حدثنا قتيبة ح د ث ن ابن ا ل ه ي ع ة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن ل ه ي ع ة و أ ب و عبد الرحمن الحبلي هو عبد الله بن يزيد حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن بشار بن مهدي قالا حدثنا سفيان ع وعبد ي مهدي د حدثنا بن الرحمن قالا عن علي بن ا ل أ ق م ر عن أ ب ي ح ذ ي ف ة وكان من أ ص ح ا ب ا بن مسعود عن ع ا ئ ش ة قالت حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما يسرني أ ن ي حكيت رجلا و أ ن لي كذا وكذا قالت فقلت يا رسول الله إ ن ص ف ي ة ا م ر أ ة وقالت بيدها هكذا ك أ ن ه ا تعني ق ص ي ر ة فقال لقد مزجت ب ك ل م ة لو مزجت بها ماء البحر لمزج حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن ا ل أ ق م ر عن أ ب ي ح ذ ي ف ة عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ح ب أ ن ي حكيت أ ح د ا و أ ن لي كذا وكذا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ح ذ ي ف ة هو كوفي من أ ص ح ا ب ا بن مسعود ويقال اسمه س ل م ة بن صهيبه حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعيد الجوهري حدثنا أ ب و أ س ا م ة حدثنا يزيد بن عبد الله عن أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي المسلمين أ ف ض ل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أبي موسى حدثنا حديث صحيح حديث أحمد غريب أبي منيع بن من من موسى حدثنا محمد بن الحسن بن أ ب ي يزيد الهمداني عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدن ا عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أ خ ا ه بذنب لم يمت حتى يعمله قال أ ح م د من ذنب قد تاب منه قال أبو عيسى هذا حديث غريب عيسى حديث هذا وليس إ س ن ا د ه بمتصل وروي خ ا معدان ل لم د د بن ي ك معاذ بن جبل ر و عن خالد بن معدن ا أ ن ه أ د ر ك سبعين من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ومات معاذ بن جبل في خ ل ا ف ة عمر بن الخطاب وخالد بن معدن ا روى عن غير واحد من أ ص ح ا ب معاذ عن معاذ غير حديث حدثنا عمر بن إ س م ا ع ي ل بن مجالد الهمداني حدثنا حفص بن غياث قال و أ خ ب ر ن ا س ل م ة بن شبيب حدثنا أ م ي ة بن القاسم الحذاء البصري حدثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن و ا ث ل ة بن ا ل أ س ق ع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك تظهر فيرحمه قال هذا حديث حسن غريب ومكحول قد سمع من و ا ث ل ة بن ا ل أ س ق ع و أ ن س بن م ا ر ك و أ ب ي هند الداري ويقال إ ن ه لم يسمع من أ ح د من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا من هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة ومكحول شامي يكنى أ ب ا عبد الله وكان عبدا ف أ ع ت ق ومكحول أ ز د ي بصري سمع من عبد الله بن عمر يروي عنه ع م ا ر ة بن زاذان حدثنا علي بن حجر حدثنا مكحولا حدثنا محمد ندى كثيرا المثنى بن بن عن بن كنت نم بن إسماعيل عياش قال ما علي عطية أسمع يسأل فيقول تميم أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن د ي ع شعبة عن س ل ي م النبي ن ا أ ع ع م ش يحيى ن عن وثاب ش خ من أ صلى ح ا ا ب ن ب ي ص ل الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه النبي الله صلى وسلم قال المسلم إ ذ ا كان يخالط الناس ويصبر على أ ذ ا ه م خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أ ذ ا ه م قال أ ب و موسى قال ابن أ ب ي عدي كان ش ع ب ة يرى أ ن ه ابن عمر حدثنا أ ب و يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا م ع ل بن منصور حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي هو من ولد المسور بن م خ ر م ة عن عثمان بن محمد ا ل أ خ ن س ي عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ي ا ك م وسوء ذات البين ف إ ن ه ا ا ل ح ا ل ق ة قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه ومعنى قوله وسوء ذات البين إ ن م ا يعني ا ل ع د ا و ة والبغضاء وقوله ا ل ح ا ل ق ة يقول إنها ت ح ل قال د حدثنا هناد حدثنا ي معاوية ن عن عن الأعمش أبو م ع رسول بن مرة عن مرة ا الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال ل م أم بن أبي أبي عن عن ر س الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ف ض ل من د ر ج ة الصيام و ا ل ص ل ا ة و ا ل ص د ق ة قالوا بلى قال صلاح ذات البين ف إ ن فساد ذات البين هي ا ل ح ا ل ق ة قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال هي ا ل ح ا ل ق ة لا أ ق و ل تحلق الشعر ولكن تحلق الدين حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أ ب ي كثير عن يعيش بن الوليد أ ن مولى الزبير حدثه أ ن الزبير بن العوام حدثه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إ ل ي ك م داء ا ل أ م م الحسد والبغضاء هي ا ل ح ا ل ق ة لا أ ق و ل تحلق الشعر ولكن تحلق الدين و ا ل ذ ي نفسي بيده ل ابو تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ت الجنة ولا ح ا أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم أفشوا السلام أنبئكم أبو لكم قال بينكم يثبت عيسى هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أ ب ي كثير فروى بعضهم عن يحيى بن أ ب ي كثير عن ي عيش ا بن الوليد عن مولى الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن الزبير حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن ع ي ي ن ة بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ب ك ر ة قال قال رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أ ج د ر أ ن يعجل الله لصاحبه ا ل ع ق و ب ة في الدنيا مع ما يدخر له في ا ل آ خ ر ة من البغي وقطيعه ة الرحم قال ذ الرحم حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن نصر أخبرنا ابن ا م ب ا ك عن المثنى بن ا ا ل ب ص عن ع ر بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا من نظر في دينه في إ ل ى من هو فوقه فاقتدى به ونظر في دنياه إ ل ى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه من من ما فاته منه نظر دينه دنياه في في فأسف فاته إلى إلى على لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا أ خ ب ر ن ا موسى بن حزام الرجل الصالح حدثنا علي بن إ س ح ا ق أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال هذا حديث حسن غريب ولم يذكر سويد بن نصر في حديثه عن أ ب ي ه حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة ووكيع عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إ ل ى من هو أ س ف ل منكم ولا إ ل ى من هو فوقكم فانه اجدر ان لا تزدروا نعمه الله عليكم هذا حديث صحيح حدثنا بشر بن هلال البصري حدثنا وحدثنا حدثنا حدثنا سعيد عبد بن بن سليمان عن سعيد الجريري قال وحدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان هلال البصري الجريري قال الله البزاز سيار بشر جعفر جعفر المعنى واحد عن أ ب ي عثمان النهدي عن ح ن ظ ل ة ا ل أ س ي د ي وكان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه مر ب أ ب ي بكر وهو يبكي فقال ما لك يا ح ن ظ ل ة قال نافق ح ن ظ ل ة يا أ ب ا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار و ا ل ج ن ة ك أ ن ا ر أ ي عين ف إ ذ ا رجعنا إ ل ى ا ل أ ز و ا ج و ا ل ض ي ع ة نسينا كثيرا قال فوالله إ ن ا لك ذلك انطلق بنا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا فلما ر آ ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا ح ن ظ ل ة قال نافق ح ن ظ ل ة يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار و ا ل ج ن ة ك أ ن ا ر أ ي عين ف إ ذ ا رجعنا عافسنا ا ل أ ز و ا ج والضيعه ونسينا كثيرا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصافحتكم ا ل م ل ا ئ ك ة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا ح ن ظ ل ة س ا ع ة و س ا ع ة و س ا ع ة و س ا ع ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أ ح د ك م حتى يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه قال هذا حديث صحيح حدثنا أ ح م د بن محمد بن موسى أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا ليث بن سعد وابن ل ه ي ع ة عن قيس بن الحجاج قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا أ ب و الوليد حدثنا ليث بن سعد حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات خلف رسول صلى عليه وسلم أعلمك يوم عن عن حنش كنت إني احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله و ع ل م أ ن ا ل أ م ة لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك يضروك قد لك اجتمعوا الله ولو على لم أن إ بشيء قد كتبه الله عليك رفعت ا ل أ ق ل ا م وجفت الصحف قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا ا ل م غ ي ر ة بن أ ب ي ق ر ة السدوسي قال سمعت أ ن س بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أ ع قال ل ه و و أ ت ك أو أطلقها وأتوكل قال عمرو ق قال ل وتوكل ه ا ع بن علي قال يحيى وهذا عندي حديث منكر قال أ ب و عيسى وهذا حديث غريب من حديث أ ن س لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن أ م ي ة الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا أ ب و موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا عبد الله بن إ د ر ي س حدثنا ش ع ب ة عن بريد بن أ ب ي مريم عن أ ب ي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك ف إ ن الصدق ط م أ ن ي ن ة و إ ن الكذب ر ي ب ة وفي الحديث ق ص ة قال و أ ب و الحوراء السعدي اسمه ر ب ي ع ة بن شيبان قال وهذا حديث حسن صحيح حدثنا بن دار حدثنا محمد بن جعفر المخرمي حدثنا ش ع ب ة عن ب ر ي د فذكر نحوه حدثنا زيد بن أ خ ز م الطائي البصري حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي الوزير حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن محمد بن عبد الرحمن عن نبيه عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ب ع ب ا د ة واجتهاد وذكر عنده آ خ ر ب ر ع ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدل ب ا ل ر ع ة وعبد الله بن جعفر هو من ولد المسور بن م خ ر م ة وهو مدني ث ق ة عند أ ه ل الحديث قال أبو غريب عيسى هذا حديث حسن هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا نعرفه من حدثنا ه ن ا د و أ ب و زرعه وغير واحد قالوا أ خ ب ر ن ا ق ب ي ص ة عن إ س ر ا ئ ي ل عن هلال بن م ق ل ا ص الصيرفي عن أ ب ي بشر عن أ ب ي وائل عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ك ل طيبا وعمل في س ن ة و أ م ن الناس بوائقه دخل ا ل ج ن ة فقال رجل يا رسول الله إ ن هذا اليوم في الناس لكثير قال وسيكون في قرون بعدي قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث إ س ر ا ئ ي ل حدثنا عباس الدوري عباس حدثنا يحيى بن أ ب ي بكير عن إ س ر ا ئ ي ل بهذا الاسناد نحوه و س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن هذا الحديث فلم يعرفه إ ل ا من حديث إ س ر ا ئ ي ل ولم يعرف اسم أ ب ي بشر حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أ ب ي أ ي و ب عن أ ب ي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أ ن س الجهني عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ع ط ى لله ومنع لله و أ ح ب لله و أ ب غ ض لله و أ ن ك ح لله فقد استكمل إ ي م ا ن ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا ا ل عبيد ا ا س ل د ر ح ث ن الله عبيد ا بن موسى أ خ ب ر ن ا شيبان عن فراس عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ و ل ز م ر ة تدخل ا ل ج ن ة على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدر و ا ل ث ا ن ي ة على لون أ ح س ن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان منهم على كل ز و ج ة سبعون ح ل ة يبدو مخ س ا ق ه ا من ورائها قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن سعيد بن أ ب ي سعيد الخدري عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إن في الجنة في لشجرة يسير الراكب في ظلها م ئ ة س ن ة وفي الباب عن أ ن س و أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حدثنا عباس الدوري حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ا ل ج ن ة ش ج ر ة يسير الراكب في ظلها م ئ ة عام لا يقطعها وقال ذلك الظل الممدود قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث حسن ي غ ر من حديث أبي سعيد حدثنا حديث سعيد أبي أ ب س ع ي د حدثنا زياد الأشج ل ح بن س ن بن عن عن عن أبيه عن جده عن أبي الفرات القزاز جده حاذم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في ا ل ج ن ة ش ج ر ة إ ل ا وساقها من ذهب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أ ب ي سعيد حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا محمد بن فضيل عن ح م ز ة الزيات عن زياد الطائي عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قلنا يا رسول الله ما لنا إ ذ ا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا وكنا من أ ه ل ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا خرجنا من عندك فانسنا أ ه ا ل ي ن ا وشممنا أ و ل ا د ن أنكرنا ن ا أ ف س ن ا ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أ ن ك م تكونون إ ذ ا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم ا ل م ل ا ئ ك ة في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم قال قلت يا رسول الله لم ا خلق الخلق قال من الماء قلنا ا ل ج ن ة ما بناؤها قال ل ب ن ة من ف ض ة و ل ب ن ة من ذهب وملاطها المسك ا ل أ ذ ف ر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من دخلها ينعم ولا ييئس و ي خ ل د و ل ا يموت لا تبلى لا ث ي ا ب ه م و لا يفنى شبابهم ثم قال ثلاثة لا ثم ترد دعوتهم ا ل إ م ا م العادل والصائم حين يفطر و د ع و ة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أ ب و ا ب السماء ويقول الرب عز وجل وعزتي لانصرنك ولو بعد حين قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس اسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل وقد روي هذا الحديث باسناد آ خ ر عن أ ب ي مدله عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن ح عبد بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن بن ا علي علي مسهر س إ قال عن ن ن بن عن ع سعد علي م ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام إ ل ي ه أ ع ر ا ب ي فقال لمن هي يا رسول الله قال هي لمن أ ط ا ب الكلام و أ ط ع م الطعام و أ د ا م الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أ ه ل العلم في عبد الرحمن بن إ س ح ا ق هذا من قبل حفظه وهو كوفي وعبد الرحمن بن اسحاق القرشي مدني وهو أثبت من هذا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا حدثنا بن وهو هذا أثبت بشار عن ب ب د العزيز عبد ابي ل ص م د أ و عبد ع الصمد ا ل م عمران ن أبي ع الجوني عن أ ب ي بكر بن عبد الله بن قيس عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن في ا ل ج ن ة جنتين آ ن ي ت ه م ا وما فيهما من ف ض ة وجنتين انيتهما وما فيهما من ذهب وما بين القوم وبين أ ن ينظروا إ ل ى ربهم إ ل ا رداء الكبرياء على وجهه في جنه ة عدن و ب ذ ا الإسناد عدن ن النبي إن الجنة من الله قال صلى عليه وسلم قال إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها ستون في ر عرضها ة مجوفة و س ت ميلا منها في زاوية كل أهل ما يرون ا ل آ خ ر ي ن يطوف عليهم المؤمن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب و أ ب و بكر بن أ ب ي موسى قال أ ح م د بن حنبل لا يعرف اسمه و أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي اسمه عبد الله بن قيس وأبو مالك للأشعري اسمه سعد بن مالك اسمه ا سعد ر ط قال بن ن أشيم ح د ث عباس ع ن ب رسول ي يزيد حدثنا بن هارون أخبرنا إ ر ا ئ ي ل عن محمد بن محمد جحادة عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ج ن ة م ئ ة د ر ج ة ما بين كل درجتين م ئ ة عام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا ق ت ي ب ة و أ ح م د بن عبد ا ل ض ب ي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وصلى الصلوات وحج البيت لادري أ ذ ك ر ا ل ز ك ا ة أ م لا إ ل ا كان حقا على الله أ ن يغفر له إ ن هاجر في سبيل الله أ و مكث ب أ ر ض ه التي ولد بها قال معاذ أ ل ا أ خ ب ر بهذا الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذر الناس يعملون ف إ ن في ا ل ج ن ة ما ئ ة درجة م بين كل درجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض والفردوس أ ع ل ى ا ل ج ن ة و أ و س ط ه ا وفوق ذلك عرش الرحمن ومنها تفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة ف إ ذ ا س أ ل ت م الله فسلوه الفردوس قال أبو عيسى وهكذا هذا الحديث روي عن هشام بن س عطاء د زيد عن عن ع بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ع ب ا د ة بن الصامت وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل ومعاذ قديم الموت مات في خلافه ة عمر حدثنا عبد حدثنا ا ل ل بن عمر ب د ا ل ر ح ن أ خ ب ن بن هارون أخبرنا همام حدثنا زيد بن ا همام يزيد زيد أسلم عن عطاء بن يسار عن عباده بن الصامت أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ا ل ج ن ة م ئ ة د ر ج ة ما بين كل درجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض والفردوس أ ع ل ا ه ا د ر ج ة ومنها تفجر أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة ا ل أ ر ب ع ة ومن فوقها يكون العرش ف إ ذ ا س أ ل ت م الله فسلوه الفردوس حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا همام عن زيد بن أ س ل م نحوه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن دراج عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن في ا ل ج ن ة م ئ ة د ر ج ة لو أ ن العالمين اجتمعوا في إ ح د ا ه ن لوسعتهم ا قال أبو عيسى ه ذ ان حديث ح د غريب ث المراه عبد ا ل ل ه بن عبد ا ر ح ن حدثنا ف و ة بن أبي ل السائب ل ل م حميد عمر ميمون غ ر أخبرنا ا عطاء ا ء عبيدة بن بن بن عبد عن عن عن بن من س ع ع و د ا ل نساء ب ي عليه صلى الله و ل م ق ل المرأة إن من ن ا س أ ه ل ا ل ج ن ة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين ح ل ة حتى يرى مخها وذلك ب أ ن الله يقول ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان ف أ م ا الياقوت ف إ ن ه حجر لو أ د خ ل ت فيه سلكا ثم استصفيته ل أ ر ي ت ه من ورائه حدثنا ه ن ا د حدثنا ع ب ي د ة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمر بن ميمون عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا, هناد حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عمر ميمون صلى يرفع وهذا أ ص ح من حديث ع ب ي د ة بن حميد وهكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعوه حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء قتيبة جرير السائب نحو أب الأحوص ولم يرفعه أصحاب عطاء وهذا أصح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي عن فضيل بن مرزوق عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ و ل ز م ر ة يدخلون ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ل ي ل ة البدر و ا ل ز م ر ة ا ل ث ا ن ي ة على مثل أ ح س ن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان منهم على كل ز و ج ة سبعون ح ل ة يرى مخ ساقها من ورائها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمد بن بشار ومحمود حدثنا داود قتادة بن بن غيلان قالا حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن أنس عن النبي بشار قالا الطيالسي الله عليه وسلم قال وسلم أبو عليه صلى يعطى المؤمن في ا ل ج ن ة ق و ة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله أ و ي ط ي ق ذلك قال يعطى ق و ة م ئ ة وفي الباب عن زيد بن أ ر ق م قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ق ت ا د ة عن أ ن س إ ل ا من حديث عمران ا ل ق ط ا ن حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا معمر عن همام بن منبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ز م ر ة تلج ا ل ج ن ة صورتهم على ص و ر ة القمر ل ي ل ة البدر ل انيتهم ي ب س ق و ف ه ا ولا ولا يمخطون ي غ و و ط ن ن ي ت فيها الذهب و أ م ش ا ط ه م من الذهب و ا ل ف ض ة ومجامرهم من ا ل أ ل و ة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى بينهم وراء مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لاختلاف الحسن ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله ب ك ر ة و ع ش ي ة قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح و ا ل أ ل و ة هو العود احدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا ابن المبارك أ خ ب ر ن ا ابن ل ه ي ع ة عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن داوود بن عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن أ ب ي ه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أ ن ما يقل ظفر مما في ا ل ج ن ة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات و ا ل أ ر ض ولو أ ن رجلا من أ ه ل ا ل ج ن ة اطلع فبدا أ س ا و ر ه لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد إ ل ا من حديث ابن ل ه ي ع ة وقد روى يحيى بن أ ي و ب هذا الحديث عن يزيد بن أ ب ي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار و أ ب و هشام الرفاعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أ ب ي ه عن عامر ا ل أ ح و ل عن شهر بن حوشب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه ل ا ل ج ن ة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم قال أبو أبو غريب كريب عيسى هذا حديث حسن هذا حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج أ ب ي السمح عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفرش م ر ف و ع ة قال ارتفاعها لكما بين السماء و ا ل أ ر ض م س ي ر ة خ م س م ا ئ ة س ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث رشدين بن سعد وقال بعض أ ه ل العلم في تفسير هذا الحديث إ ن معناه الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء و ا ل أ ر ض ح د ث ن ا أبو ك ر ي يونس بكير يحيى زبير أبيه أبي ب بن بن بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن عائشة عن أسماء بنت أبي بكر حدثنا محمد إسحاق عن عن عن عن عن الله عائشة أسماء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر له س د ر ة المنتهى قال يسير الراكب في ظل الفنن منها م ئ ة س ن ة أ و يستظل بظلها م ئ ة راكب شك يحيى فيها فراش الذهب ك أ ن ثمرها القلال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن م س ل م ة عن محمد بن عبد الله بن مسلم عن أ ب ي ه عن أ ن س بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر قال ذاك نهر أ ع ط ا ن ي ه الله يعني في ا ل ج ن ة أ ش د بياضا من اللبن و أ ح ل ى من العسل فيها طير أ ع ن ا ق ه ا ك أ ع ن ا ق الجزر قال عمر إ ن هذه ل ن ا ع م ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك ل ت ه ا أ ح س ن منها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب ومحمد بن عبد الله بن مسلم هو وعبد الله بن مسلم قد روى عن ابن عمر و أ ن س بن مالك حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أ خ ب ر ن ا عاصم بن علي حدثنا المسعودي عن ع ل ق م ة بن مرسد عن سليمان بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه أ ن رجلا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خيل في من قال إ ن الله أ د خ ل ك ا ل ج ن ة فلا تشاء أ ن تحمل فيها على فرس من ي ا ق و ت ة حمراء يطير بك في ا ل ج ن ة حيث شئت قال و ا س أ ل ه رجل فقال يا رسول الله هل في ا ل ج ن ة من إ ب ل قال فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قال إ ن يدخلك الله ا ل ج ن ة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن ع ل ق م ة بن مرثد عن عبد الرحمن بن صابط عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا أ ص حدثنا من ح ي المسعدي د ح ث محمد بن إ س م ا ع ي ل بن س م ر ه ا ل أ ح م س ي حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن واصل هو ابن السائب عن أ ب ي س و ر ة عن أ ب ي أ ي و ب قال أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ر ا ب ي فقال يا رسول الله إني الجنة الخيل أفي الجنة خيل أحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ د خ ل ت ا ل ج ن ة أ و ت ي ت بفرس من ي ا ق و ت ة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس إ س ن ا د ه بالقوي ولا نعرفه من حديث أ ب ي أ ي و ب إلا ل هذا ا من وسمعت ج ه وأبو و وابن أخي أبي أيوب ر ة أبي بن أخي يضعف في الحديث ضعفه يحيى ضعفه ي ن جدا قال و س م ع محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول أ ب و س و ر ة هذا منكر الحديث يروي مناكير عن أ ب ي أ ي و ب لا يتابع عليها حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري أبو هريرة حدثنا أ ب و داود حدثنا عمران أ ب و العوام عن ق ت ا د ة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل مكحلين ثلاثين وثلاثين جردا مردا أهل الجنة الجنة جردا مردا أبناء ثلاثين أو ثلاث أبناء أو سنة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وبعض أ ص ح ا ب ق ت ا د ة رووا هذا عن ق ت ا د ة مرسلى ولم يسندوه حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي حسين رسول فضيل قال قال رسول الله صلى الله محمد عن ضرار أبيه أهل ا ل ج ن عشرون ة ومئة ابو ن ن منها من و و الأمة هذه أ ر ع ن من سائر الأمم سائر قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ع ل ق م ة بن مرثد عن سليمان بن ب ر ي د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ومنهم من قال عن سليمان بن بريده عن أبيه. وحديث أ ب ي سنان عن محارب بن ذ ي ث ا ر حسن و أ ب و سنان اسمه ضرار بن مره و أ ب و سنان الشيباني اسمه سعيد بن سنان و أ ب و سنان الشامي اسمه عيسى بن سنان هو القسملي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أبو أ ن انبانا شعبه عن ابي إ س ح ا ق قال سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبه نحوا من اربعين فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه قالوا نعم قال أ ت ر ض و ن أ ن تكونوا ثلث أ ه ل ا ل ج ن ة قالوا نعم قال أ ت ر ض و ن أ ن تكونوا شطر أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ا ل ج ن ة لا يدخلها إ ل ا نفس م س ل م ة كالشعرة كالشعرة ما أنتم الأحمر الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور、الأحمر. قال أو أبو في في في عيسى جلد جلد هذا حدثنا ي ح س صحيح وفي ل ب الفضل ب بن وأبي عن عمران بن وأبي سعيد حسين ا خ ر ي حدثنا ا ل بن الصباح البغدادي حدثنا معنى ب ن عيسى القزاز عن خالد بن أ ب ي بكر عن سالم بن عبد الله عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أ م ت ي الذي يدخلون منه ا ل ج ن ة عرضه م س ي ر ة الراكب الجواد ث ل ا ث ة ثم إ ن ه م ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب قال س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال لخالد بن أ ب ي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن ابي العشرين حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي حدثنا حسان بن ع ط ي ة عن سعيد بن المسيب أ ن ه لقي أ ب ا ه ر ي ر ة فقال أ ب و ه ر ي ر ة أ س أ ل الله أ ن يجمع بيني وبينك في سوق ا ل ج ن ة فقال سعيد أ ف ي ه ا سوق قال نعم أ خ ب ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة إ ذ ا دخلوها نزلوا فيها بفضل أ ع م ا ل ه م ثم يؤذن في مقدار يوم ا ل ج م ع ة من أ ي ا م الدنيا فيزورون ربهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذهب ومنابر من فضه ويجلس ادناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافور وما يرون ان اصحاب الكراسي بافضل منهم مجلسا قال ابو هريره قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا قال نعم قال هل تتمارون في ر ؤ ي ة الشمس والقمر ل ي ل ة البدر قلنا لا قال كذلك لا تمارون في ر ؤ ي ة ربكم ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إ ل ا حاصره الله م ح ا ص ر ة حتى يقول للرجل منهم يا فلان ا بن فلان أ ت ذ ك ر يوم كذا وكذا فيذكر ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ي أ ف ل م تغفر لي فيقول بلى ف س ع ة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه فبينما هم على ذلك غشيتهم س ح ا ب ة من فوقهم ف أ م ط ر ت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ويقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إ ل ى ما أ ع د د ت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم ف ن أ ت ي سوقا قد حفت به ا ل م ل ا ئ ك ة فيهما لم تنظر العيون إ ل ى مثله ولم تسمع ا ل آ ذ ا ن ولم يخطر على القلوب فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أ ه ل ا ل ج ن ة بعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو ا ل م ن ز ل ة ا ل م ر ت ف ع ة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آ خ ر حديثه حتى يتخيل إ ل ي ه ما هو أ ح س ن منه وذلك أ ن ه لا ينبغي ل أ ح د أ ن يحزن فيها ثم ننصرف إ ل ى منازلنا فيتلقانا أ ز و ا ج ن ا فيقلنا مرحبا و أ ه ل ا ل قال د جئت وإن بك من بك ج م ابو ل أفضل مما عليه فيقول إنا جالسنا اليوم فارقتنا مما إنا ر ن ا الجبار ب ننقلب بمثل من قلبنا قال أبو ح ق قال ن أن من ا عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وقد روى سويد بن عمرو عن ا ل أ و ز ا ع ي شيئا من هذا الحديث حدثنا أحمد وهناد بن منيع قال ا حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد أبو ل رسول ح م ن بن إ ح ا النعمان قال قال ق عن سعد عن علي بن س ر الله صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إ ل ا الصور من الرجال والنساء ف إ ذ ا اشتهى الرجل ص و ر ة دخل فيها قال أبو عيسى هذا حديث غريب حدثنا هناد حدثنا وكيع عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن قيس بن أ ب ي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إ ل ى القمر ل ي ل ة البدر فقال إ ن ك م ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ف إ ن استطعتم أ ن لا تغلبوا على ص ل ا ة قبل طلوع الشمس و ص ل ا ة قبل غروبها فافعلوا ثم ق ر أ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن س ل م ة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة قال إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة نادى مناد إن لكم عند لكم ا ل ل ه م و ع د ا ق الم و ا أ ل يبيض وجوهنا وينجينا من النار ويدخلنا ا ل ج ن ة قالوا بلى قال فينكشف الحجاب قال فوالله ما أ ع ط ا ه م شيئا أ ح ب إ ل ي ه م عن النظر إليه ق اليه أبو ع س ى ذ ا حديث إنما أسنده حدثنا م ا بن بن بن سليمان سلمة المغيرة ل وحماد ورفعه. وروا بن وحماد بن هذا زيد ي ح د ع ث ب البناني ت عبد ن ع الرحمن بن أبي ليلى قوله حدثنا عبد بن حميد د عبد ث ن بن ا ح أ خ ب ر ن ي شبابه عن إ س ر ا ئ ي ل عن ثوير قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة م ن ز ل ة لمن ينظر إ ل ى جنانه و أ ز و ا ج ه ونعيمه وخدمه وسرره م س ي ر ة أ ل ف س ن ة و أ ك ر م ه م على الله من ينظر إ ل ى وجهه غ د و ة و ع ش ي ة ثم ق ر أ رسول الله صلى الله عليه وسلم و ج و ه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن إ س ر ا ئ ي ل عن ث و ي ر عن ابن عمر مرفوع ورواه عبد الملك بن أ ب ج ر عن ث و ي ر عن ابن عمر موقوف و ر و ا عبيد الله ا ل أ ش ج ع ي عن سفيان عن ث و ي ر عن مجاهد عن ابن عمر قوله ولم يرفعه حدثنا بذلك أ ب و ك ر ي ب محمد بن العلاء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 أ ت ض ا م و ن في ر ؤ ي ة القمر ل ي ل ة البدر وتضامون في ر ؤ ي ة الشمس قالوا لا قال ف إ ن ك م سترون ربكم كما ترون القمر ل ي ل ة البدر لا تضامون في رؤيته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي وروى غ ي ا الأعمش عن أبي صالح النبي ح د عن عن عن عن ل أبي أبي هريرة ص الله عليه وسلم وروا عبد ل وسلم ي ه وروا ع الله بن إ د ر ي س عن ا ل أ ع م ش عن أبي ص ابي ل ح عن أ سعيد عن النبي صالح ل ى ل عليه وسلم ه و د إدريس ي ث ابن عن الأعمش غير محفوظ وحديث ابي ل أ أ ع م محفوظ ش غير وحديث صالح عن أبي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح وهكذا رواه سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه مثل هذا الحديث وهو حديث صحيح حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا مالك بن أ ن س عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يقول ل أ ه ل ا ل ج ن ة يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون مالنا لا نرضى وقد أ ع ط ي ت ن ا ما لم تعط أ ح د ا من خلقك فيقول أ ن ا أ ع ط ي ك م أ ف ض ل من ذلك قالوا أ ي شيء أ ف ض ل من ذلك قال أ ح ل عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم أ ب د ا قال أبو عيسى ه ذ ان حديث ح س صحيح ح د ث ن اهل سويد بن نصر. أخبرنا عبد الله بن、المبارك. أخبرنا نصر ا ل ل بن ا م ب ا ر أخبرنا ك ف ل ي ح ب ن سليمان عن ه ليتراءون ا ل ل بن ع عن عطاء بن يسار في ا ل غ ر ف ة كما تتراءون الكوكب الشرقي أ و الكوكب الغربي الغارب في ا ل أ ف ق والطالع في تفاضل الدرجات فقالوا يا رسول الله أ و ل ئ ك النبيون قال بلى والذي نفسي بيده و أ ق و ا م آ م ن و ا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم ا ل ق ي ا م ة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول أ ل ا يتبع كل إ ن س ا ن ما كانوا يعبدونه فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول أ ل ا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ ب الله منك الله ربنا هذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو ي أ م ر ه م ويثبتهم ثم يتوارى ثم يطلع فيقول أ ل ا تتبعون الناس فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ ب الله منك الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو ي أ م ر ه م ويثبتهم قالوا وهل نراه يا رسول الله قال وهل تضارون في ر ؤ ي ة القمر ل ي ل ة البدر قالوا لا يا رسول الله قال ف إ ن ك م لا تضارون في ر ؤ ي ة تلك ا ل س ا ع ة ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أ ن ا ربكم فاتبعوني فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون ويوضع عليه مثل جياد الخيل والركاب وقولهم عليه ويبقى وقولهم المسلمون والركاب مثل سلم سلم الصراط النار أهل فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال هل ا م ت ل أ ت فتقول هل من مزيد ثم يطرح فيها فوج فيقال هل ا م ت ل أ ت فتقول هل من مزيد حتى إ ذ ا أ و ع ب و ا فيها وضع الرحمن قدمه فيها و أ ز و ى بعضها إ ل ى بعض ثم قال قط قالت قط قط ف إ ذ ا أ د خ ل الله أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة و أ ه ل النار النار قال أ ت ي بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ه ل النار ثم يقال يا أ ه ل ا ل ج ن ة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أ ه ل النار فيطلعون مستبشرين يرجون ا ل ش ف ا ع ة فيقال ل أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ه ل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين ا ل ج ن ة والنار ثم يقال يا أ ه ل ا ل ج ن ة خ ل وقد د خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا ويا موت موت ا هذا ل أبو عيسى ح ي صحيح ث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات ك ث ي ر ة مثل هذا ما يذكر فيه أ م ر ا ل ر ؤ ي ة أ ن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أ ش ب ه هذه الأشياء والمذهب في هذا عند أ ه ل العلم من ا ل أ ئ م ة مثل سفيان الثوري ومالك بن أ ن س وابن المبارك وابن عيينه ووكيع وغيرهم أ ن ه م رووا هذه ا ل أ ش ي ا ء ثم قالوا تروى هذه ا ل أ ح ا د ي ث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذا تروى اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الذي الحديث الأشياء كما جاءت أن ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف وهذا أ م ر أ ه ل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه ومعنى قوله في ومعنى اليه ح د ث ف ف ي ع ر م لهم مرزوق نفسه يعني يتجلى لهم حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عن بن عن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد يرفعه سعيد يتجلى وكيع أبي عطية أبي قال إ ذ ا كان يوم ا ل ق ي ا م ة أ ت ي بالموت كالكبش ا ل أ م ل ح فيوقف بين ا ل ج ن ة والنار فيذبح وهم ينظرون فلو أ ن أ ح د ا مات فرحا لمات أ ه ل ا ل ج ن ة ولو أ ن أ ح د ا مات حزنا لمات أ ه ل النار قال أ ب و عيسى هذا الله حدثنا الرحمن حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن عبد بن أ خ ب ر ن ا عمرو بن عاصم أ خ ب ر ن ا حماد بن س ل م ة عن حميد وثابت عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت ا ل ج ن ة بالمكاره وحفت النار بالشهوات قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا ع ب د ة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أ ب و س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله ا ل ج ن ة والنار أ ر س ل جبريل إ ل ى ا ل ج ن ة فقال انظر إ ل ي ه ا و إ ل ى ما أ ع د د ت ل أ ه ل ه ا فيها قال فجاءها ونظر إ ل ي ه ا و إ ل ى ما أ ع د الله ل أ ه ل ه ا فيها قال فرجع إ ل ي ه قال فوعزتك لا يسمع بها أ ح د إ ل ا دخلها ف أ م ر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إ ل ي ه ا فانظر إ ل ى ما أ ع د د ت ل أ ه ل ه ا فيها قال فرجع إ ل ي ه ا ف إ ذ ا هي قد حفت بالمكاره فرجع إ ل ي ه فقال وعزتك لقد خفت أ ن لا يدخلها أ ح د قال اذهب إ ل ى النار فانظر إ ل ي ه ا و إ ل ى ما أ ع د د ت ل أ ه ل ه ا فيها ف إ ذ ا هي يركب بعضها بعضا فرجع إ ل ي ه فقال وعزتك لا يسمع بها أ ح د فيدخلها ف أ م ر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع إ ل ي ه ا فرجع إ ل ي ه ا فقال وعزتك لقد خشيت أ ن لا ينجو منها أ ح د إ ل ا دخلها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن ع م ر عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت ا ل ج ن ة والنار فقالت ا ل ج ن ة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال للنار أ ن ت عذابي أ ن ت ق م بك ممن شئت وقال ل ل ج ن ة أ ن ت رحمتي أ ر ح م بك من شئت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله أخبرنا أبي أبي الخدري بن بن رشدين عمر الحارث دراج حدثني عن عن عن الهيثم سعد سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ د ن ى أ ه ل ا ل ج ن ة الذي له ثمانون أ ل ف خادم واثنتان وسبعون ز و ج ة وبهذا ت ن ص ل قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت وزبرجد بين الجابية ب من كما لؤلؤ إلى و صمعاء ه ا ل إ س ن ا د عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات من أ ه ل ا ل ج ن ة من صغير أ و كبير دون أ ب ن ا ء ثلاثين في ا ل ج ن ة لا يزيدون عليها أ ب د ا وكذلك أهل النار وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن عليهم ا ل ت ج ا ن إ ن أ د ن ى ل ؤ ل ؤ ة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث رشدين حدثنا بن دار حدثنا م ع ا ر بن هشام حدثنا أبي عن عامر ا ل أ ح و ل عن أبي الصديق الناجي عن ابي ل الناجي ص د ي ق عن أ سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إ ذ ا اشتهى الولد في ا ل ج ن ة كان حمله ووضعه وسنه في س ا ع ة كما يشتهي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد اختلف أ ه ل العلم في هذا ف قال بعضهم في ا ل ج ن ة جماع ولا يكون ولد هكذا روي عن طاووس ومجاهد و إ ب ر ا ه ي م النخعي و قال محمد ق اسحاق ل إ بن إ ب ر ا ه ي م في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما لا قال يشتهي يشتهي ولكن لا يشتهي. قال محمد في في وقد روي عن أ ب ي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة لا يكون لهم فيها ولد و أ ب و الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس أ ي ض ا حدثنا هند ا و أ ح م د بن منيع قالا حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة قال حدثنا عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة لمجتمعا للحور العين يرفعن ب أ ص و ا ت لم يسمع الخلائق مثلها قال يقلن نحن الخالدات فلا نبيد وفي ن ن الناعمات ح ل ل ا ا ا نبأس ونحن ر ض الباب ت ف ا نسخط ط و لمن ك ن لنا وكنا له ل ا وفي ا عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث علي حديث غريب حدثنا محمد بن ب ش ا روح حدثنا ر بن ع ب ا د ة عن ا ل أ و ز ا ع ي عن يحيى بن أ ب ي كثير في قوله عز وجل فهم في ر و ض ة يحبرون قال السماع ومعنى السماع مثلما ورد في الحديث أ ن الحور العين يرفعن ب أ ص و ا ت ه ن حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن سفيان عن أ ب ي اليقظان عن زاذان عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة على كثبان المسك قراه قال يوم ا ل ق ي ا م ة يغبطهم ا ل أ و ل و ن و ا ل آ خ ر و ن رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم و ل ي ل ة ورجل ي أ م قوما وهم به راضون وعبد أ د ى حق الله وحق مواليه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث سفيان الثوري و أ ب و اليقظان اسمه عثمان بن عمير ويقال ا بن قيس حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا آدم عن أ ب ي بكر بن عياش عن ا ل أ ع م ش عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبد الله بن مسعود يرفعه قال ث ل ا ث ة يحبهم الله رجل قام من الليل يتلو كتاب الله ورجل تصدق ص د ق ة بيمينه يخفيها أراه قال من شماله ورجل كان في سرية قال شماله كان من في فانهزم أ ص ح ا ب ه فاستقبل العدو قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وهو غير محفوظ والصحيح ما روى ش ع ب ة وغيره عن منصور عن ربعي بن فراش عن زيد بن ض ب ي ا ن عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و بكر بن عياش كثير الغلط حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد حدثنا بن جعفر ش ع ب ة عن منصور بن المعتمر قال سمعت ربعي بن خراش يحدث عن زيد بن ظبيان يرفعه إ ل ى أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ث ل ا ث ة يحبهم الله و ث ل ا ث ة يبغضهم الله ف أ م ا الذين يحبهم الله فرجل أ ت ى قوما ف س أ ل ه م بالله ولم ي س أ ل ه م ب ق ر ا ب ة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل ب أ ع ق ا ب ه م ف أ ع ط ا ه سرا لا يعلم بعطيته إ ل ا الله والذي أ ع ط ا ه وقوم ساروا ليلتهم حتى إ ذ ا كان النوم أ ح ب إ ل ي ه م مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام أ ح د ه م يتملقني ويتلو آ ي ا ت ي ورجل كان في س ر ي ة فلقي العدو فهزم واقبل بصدره حتى يقتل أ و يفتح له و ا ل ث ل ا ث ة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النصر بن شميل عن ش ع ب ة نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا وهذا أ ص ح من حديث أ ب ي بكر بن عياش حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا ع ق ب ة بن خالد حدثنا عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا ي أ خ ذ منه شيئا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا ع ق ب ة بن خالد حدثنا عبيد الله عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إ ل ا أ ن ه قال يحسر عن جبل من ذهب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا الجريري عن حكيم بن م ع ا و ي ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن في ا ل ج ن ة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق ا ل أ ن ه ا ر بعد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحكيم بن م ع ا و ي ة هو والد بهز بن حكيم والجريري يكنى أ ب ا مسعود واسمه سعيد بن إ ي ا س حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن بريد بن أ ب ي مريم عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من س أ ل الله ا ل ج ن ة ثلاث مرات قالت ا ل ج ن ة اللهم أ د خ ل ه ا ل ج ن ة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أ ج ر ه من النار قال هكذا روى يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي إ س ح ا ق هذا الحديث عن بريد بن أ ب ي مريم عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روي عن أ ب ي إ س ح ا ق عن بريد بن أ ب ي مريم عن أ ن س بن مالك موقوفا أ ي ض ا حدثنا الرحمن حفص حدثنا عبد عبد خالد بن أخبرنا بن بن عن بن الله غياف العلاء الكاهلي عمر أبي عن شقيق ا بن سلمه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون أ ل ف زمام مع كل زمام سبعون أ ل ف ملك يجرونها قال عبد الله والثوري لا يرفعه حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الملك بن عمر و أ ب و عامر العقدي عن سفيان عن العلاء بن خالد بهذا الاسناد نحوه ولم ي ر ف ع حدثنا عبد الله بن م ع ا و ي ة الجمحي حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم ا ل ق ي ا م ة لها عينان تبصران و أ ذ ن ا ن تسمعان ولسان ينطق يقول إ ن ي وكلت ب ث ل ا ث ة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إ ل ه ا آ خ ر وبالمصورين وفي الباب عن أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه بعضهم عن ا ل أ ع م ش عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى أ ش ع ث بن سوار عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن قال قال ع ت ب ة بن غزوان على منبرنا هذا منبر ا ل ب ص ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا ل ص خ ر ة ا ل ع ظ ي م ة لتلقى من شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عاما وما تفضي إ ل ى قرارها قال وكان عمر يقول أ ك ث ر و ا ذكر النار ف إ ن حرها شديد و إ ن قعرها بعيد و إ ن مقامعها حديد قال أ ب و عيسى لا نعرف للحسن سماعا من ع ت ب ة بن غزوان و إ ن م ا قدم عتبه بن غزوان ا ل ب ص ر ة في زمن عمر وولد الحسن لسنتين بقيتا من خ ل ا ف ة عمر حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى عن ابن لهيعه عن دراج عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوي به كذلك منه أ ب د ا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إ ل ا من حديث ابن ل ه ي ع ة حدثنا عباس الدوري حدثنا عبيد الله بن موسى أ خ ب ر ن ا شيبان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن غلظ جلد الكافر اثنان و أ ر ب ع و ن ذراعا و إ ن ضرسه مثل أ ح د و إ ن مجلسه من جهنم كما بين م ك ة والمدينه ة ذ ا الأعمش حديث حسن صحيح حديث غريب من حديث الأعمش حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا محمد بن عمار حدثني جدي محمد بن عمار وصالح مولى ا ل ت و أ م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر يوم ا ل ق ي ا م ة مثل أ ح د وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار م س ي ر ة ثلاث مثل ا ل ر ب ذ ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب ومثل ا ل ر ب ذ ة كما بين ا ل م د ي ن ة و ا ل ر ب ذ ة والبيضاء جبل مثل أ ح د حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا مصعب بن المقدام عن فضيل بن غزوان عن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رفعه قال ضرس الكافر مثل أ ح د قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن و أ ب و حازم هو ا ل أ ش ج ع ي اسمه سلمان مولى ع ز ة ا ل أ ش ج ع ي ة حدثنا ه ن ا د حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن أ ب ي المخارق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطاه الناس قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب إ ن م ا نعرفه من هذا الوجه والفضل بن يزيد هو كوفي قد روى عنه غير واحد من ا ل أ ئ م ة و أ ب و المخارق ليس بمعروف حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قال ر فروة ب ه وجهه وجهه فيه إلى سقطت ق أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث رشدين بن سعد ورشدين قد تكلم فيه حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا سعيد بن يزيد عن أبي ابي ل س م ح عن ا ن ح ج ر ة عن أبي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إ ل ى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان وسعيد بن يزيد يكنى أ ب ا شجاع وهو مصري وقد روى عنه الليث بن سعد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وابن حجيره هو عبد الرحمن بن حجيره المصري حدثنا سويد عبد عبيد بن نصر أخبرنا عبد الله أخبرنا صفوان بن عمر عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله الله أمامة الله بسر وسلم أبي عليه صلى عمر في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إ ل ى فيه فيكرهه ف إ ذ ا أ د ن ي منه شوى وجهه ووقعت ف ر و ة ر أ س ه ف إ ذ ا شربه قطع أ م ع ا ء ه حتى تخرج من دبره ه يقول ل ل ا وسقوا ماء حميما فقطع أ م ع ا ء ه م ويقول و إ ن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وهكذا قال محمد بن إ س م ا ع ي ل عن عبيد الله بن بسر ولا نعرف عبيد الله بن بسر إ ل ا في هذا الحديث وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث وعبد الله صلى عليه وسلم له بن من وعبد بسر غير سمع قد أخ النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد أ خ ت ه قد س م ت من ن ا ل صلى الله عليه وسلم ع ي و ب الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو هذا الحديث رجل آخر ليس ب ص اخر ح حدثنا ب سويد أ ب ن بن المبارك أخبرنا رشدين بن سعد حدثني عمر بن ا الله المبارك الحارث عبد سعد عمر عن دراج عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمهل كعكر الزيت ف إ ذ ا قرب إ ل ي ه سقطت ف ر و ة وجهه فيه وبهذا ا ل إ س ن ا د عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أ ر ب ع ة جدر كثف كل جدار مثل م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن س ن ة وبهذا ا ل إ س ن ا د عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أ ن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لانتن اهل الدنيا قال أ ب و عيسى هذا حديث إ ن م ا نعرفه من حديث رشدين بن سعد وفي رشدين مقال وقد تكلم فيه من قبل حفظه ومعنى قوله كثف كل جدار يعني غلظه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو داود اخبرنا شعبه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه ت قال و ا ل ولا إلا مسلمون قال ه تقاته حق تموتن وأنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أ ن ق ط ر ة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على أ ه ل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا عاصم بن يوسف حدثنا قطبه بن عبد العزيز عن ا ل أ ع م ش عن شمر بن ع ط ي ة عن شهر بن حوشب عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أ ه ل النار الجوع فيستغيثون ع العذاب د ل ما هم فيه من فيه ف ي فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من يغني فيستغيثون ضريع جوع بالطعام لا ولا فيغاثون بطعام ذي غ ص ة فيذكرون أ ن ه م كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيرفع إ ل ي ه م الحميم بكلاليب الحديد ف إ ذ ا دنت من وجوههم شوت وجوههم ف إ ذ ا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنه جهنم فيقولون أ ل م تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال قال فيقولون ادعوا مالكا فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك قال فيجيبهم إ ن ك م ماكثون قال ا ل أ ع م ش نبئت أ ن بين دعائهم وبين إ ج ا ب ة مالك إ ي ا ه م الف عام قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أ ح د خير من ربكم فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أ خ ر ج ن ا منها فإن عدنا فإنا عدنا ظالمون قال فيجيبهم اخساوا فيها ولا تكلمون قال فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك ي أ خ ذ و ن في الزفير و ا ل ح س ر ة والويل قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون لا هذا الحديث قال أ ب و عيسى إ ن م ا نعرف هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن شمر بن ع ط ي ة عن شهر بن حوشب عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء قوله وليس بمرفوع وقطبه بن عبد العزيز هو ثقه عند اهل الحديث حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد أ ب ي شجاع عن أ ب ي السمح عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد ا ل خ ض ر ي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كانحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط ر أ س ه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب و أ ب و الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وكان يتيما في حجر أبي سعيد د ح ث ن ابي سويد أ خ ر أخبرنا ن ا الله عبد ع س د يزيد بن أبي عن ا ل سعيد م ح ن ع س ى بن هلال ل ا ص ف ي عن عبد الله بن عمر بن العاص بن بن الله قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أ ن ر ض ا د ة مثل هذه و أ ش ا ر إ ل ى مثل ا ل ج م ج م ة أ ر س ل ت من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض وهي م س ي ر ة خ م س م ا ئ ة س ن ة لبلغت ا ل أ ر ض قبل الليل ولو أ ن ه ا أ ر س ل ت من ر أ س ا ل س ل س ل ة لسارت أ ر ب ع ي ن خريفا الليل والنهار قبل أ ن تبلغ أ ص ل ه ا أ و قعرها قال أ ب و عيسى هذا حديث إ س ن ا د ه حسن صحيح وسعيد بن يزيد هو مصري وقد روى عنه الليث بن سعد وغير واحد من ا ل أ ئ م ة حدثنا سويد أخبرنا عبد الله أخبرنا أخبرنا عن همام بن ن الله همام ب معمر م ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إ ن كانت ل ك ا ف ي ة يا رسول الله قال ف إ ن ه ا فضلت ب ت س ع ة وستين جزءا كلهن مثل حرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حسن هذا و ه م ا م بن منبه هو أ خ وهب بن منبه وقد روى عنه وهب حدثنا العباس ا ل د ر ي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن فراس عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أ ب ي سعد حدثنا عباس الدوري البغدادي حدثنا يحيى بن أ ب ي بكير حدثنا شريك عن عاصم هو ا بن ب ه د ل ة عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ و ق د على النار أ ل ف س ن ة حتى ح م ر ت ثم أ و ق د عليها أ ل ف س ن ة حتى ب ي ض ت ثم أ و ق د عليها أ ل ف س ن ة حتى اسودت فهي سوداء م ظ ل م ة حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك الله عن شريك عن عاصم عن أ ب ي صالح أ و رجل آ خ ر عن أ ب ي ه ر ي ر ة نحوه ولم ي ر ف ع قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة في هذا موقوف أ ص ح ولا أ ع ل م أ ح د رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك الوليد الكندي حدثنا محمد بن عمر بن بن عن الكوفي عمر حدثنا المفضل بن صالح عن, الأعمش عن ابي ل أ أ ع عن م ش صالح عن أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إ ل ى ربها وقالت أ ك ل بعضي بعضا فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فأما نفسها في الشتاء فزمهرير وأما نفسها في الصيف فسموم وأما الشتاء قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح قد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والمفضل ا بن صالح ليس عند أ ه ل الحديث بذلك الحافظ أ حدثنا محمود بن غيلان أحدثنا حدثنا أبو داود بن غيلان ش ع ب ة وهشام عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار وقال ش ع ب ة أ خ ر ج من النار من قال لا إ ل ه إ ل ا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره أ خ ر ج و ا من النار من قال لا إله إ ل اله ا ل و ك الا ن في ق ب ه من ل خ ي ر م الله يزن من برة أخرجوا ا ن من ا ا ر ق لا ل إ إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذ ر ة وقال شعبه ما يزن ذ ر ة م خ ف ف ة وفي الباب عن جابر و أ ب ي سعيد وعمران بن حسين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو داود عن مبارك وسلم من حدثنا داود عبيد بن أبو بن بن أبي بكر بن النبي عن عن أنس عن أنس عن النار رافع أخرجوا فضالة الله الله قال الله عليه وسلم قال يقول صلى من ذكرني يوم او أ خافني في مقام قال هذا حديث حسن غريب حدثنا ه ن ابو د حدثنا أ م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ب ي د ة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاعرف آ خ ر أ ه ل النار خروجا رجل يخرج منها ذ ح ف ا فيقول يا رب قد أ خ ذ الناس المنازل قال فيقال له انطلق فادخل ا ل ج ن ة قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أ خ ذ و ا ز ل فيرجع فيقول يا رب قد أ خ ذ الناس المنازل قال فيقال له أ ت ذ ك ر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن أضعاف تمنيت الدنيا لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أ ت س خ ر بي و أ ن ت الملك قال فلقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت ن و ا ج د ه قال أ ب و عيسى هذا هناد حدثنا حدثنا معاوية الأعمش حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن أبو عن المعرور بن سويد عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي لاعرف آ خ ر أ ه ل النار خروجا من النار و آ خ ر أ ه ل ا ل ج ن ة دخولا ا ل ج ن ة يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبه و ا خ ب أ و ا كبارها فيقال له عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا كذا وكذا في قال فيقال له ف إ ن لك مكان كل س ي ئ ة ح س ن ة قال فيقول يا رب ي لقد عملت أ ش ي ا ء ما أ ر ا ه ا ها هنا فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا هناد عن الأعمش عن أبي سفيان عن معاوية الأعمش جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه أبو أبي رسول وسلم صلى يعذب ناس من أ ه ل التوحيد في النار حتى ي ك و ن فيها حمما ثم تدركهم, الرحمة ثم تدركهم الرحمه فيخرجون ويطرحون على أ ب و ا ب ا ل ج ن ة قال فترش عليهم أ ه ل ا ل ج ن ة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في ح م ا ل ة السيل ثم يدخلون الجنة قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر حدثنا سلمه بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن زيد بن أ س ل م عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من ا ل إ ي م ا ن قال أ ب و سعيد فمن شك ف ل ي ق ر أ إ ن الله لا يظلم مثقال ذ ر ة قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا رشدين حدثني ابن نعم عن أ ب ي عثمان أ ن ه حدثه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب عز وجل أ خ ر ج و ه م ا فلما أ خ ر ج ا قال لهما ل أ ي شيء اشتد صياحكما ا ا ق ل فعلنا ذلك لترحمنا قال إ ن رحمتي لكما ان تنطلقا فتلقيا انفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان فيلقي أ ح د ه م ا نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم ا ل آ خ ر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب عز وجل ما منعك أ ن تلقي نفسك كما أ ل ق ى صاحبك فيقول يا رب ي إ ن ي لارجو أ ن لا تعيدني فيها بعدما أ خ ر ج ت ن ي فيقول له الرب لك رجاؤك فيدخلان جميعا ا ل ج ن ة برحمه الله قال أ ب و عيسى إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد ورشدين بن سعد هو ضعيف عند أ ه ل الحديث عن ابن نعم وهو الافريقي إ ف ر ي ي ق و ل إ ضعيف عند أهل الحديث حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن العطاردي عن عمران الحديث يحيى أبي حسين حدثنا بن حدثنا بن حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجائن عن عمران بن محمد أهل بشار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرجن قوم من أ م ت ي من النار بشفاعتي يسمون جهنميون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و رجاء العطاردي اسمه عمران بن تيم ويقال ابن ملحان حدثنا سويد أخبرنا عبدالله عن يحيى بن عبيد الله عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ر أ ي ت مثل النار نام هاربها ولا مثل ا ل ج ن ة نام طالبها قال أ ب و عيسى هذا حديث إنما نعرفه الله إنما حديث حديث يحيى بن عبيد من بن ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أ ك ث ر أ ه ل الحديث تكلم فيه ش ع ب ة ويحيى بن عبيد الله هو ابن موهب وهو مدني حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ي و ب عن أ ب ي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في ا ل ج ن ة ف ر أ ي ت أ ك ث ر أ ه ل ه ا الفقراء واطلعت في النار ف ر أ ي ت أ ك ث ر أ ه ل ه ا النساء حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي قالوا حدثنا عوف هو ا بن أ ب ي ج م ي ل ة عن أ ب ي رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار ف ر أ ي ت أ ك ث ر أ ه ل ه ا النساء واطلعت في ا ل ج ن ة ف ر أ ي ت أ ك ث ر أ ه ل ه ا الفقراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وكلا ه ذ ا ي ق و عوف عن أبي ر ج ء عن ر الاسنادين ن بن حسين ي و و ق أيوب عن أبي رجاء عن ر ج ء عن ع ابن ا ب وكل ل ا س ليس فيهما مقال ويحتمل أ ن يكون أ ب و رجاء سمع منهما جميعا وقد روى غير عوف أ ي ض ا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حسين أبي عن عن بن حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير عن ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق عن النعمان بن بشير أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ه و ن أ ه ل النار عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة رجل في أ خ م ص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س صحيح وفي ل العباس ل ب ب بن عبد ا ا عن محمود ط ل الخدري ب وأبي وأبي سعيد وأبي هريرة د ث ن ا ح م بن غيلان حدثنا أ ب و نعيم حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثه بن وهب الخزاعي ة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل ا ل ج ن ة كل ضعيف متضعف لو أ ق س م على الله لابره أ ل ا أ خ ب ر ك م ب أ ه ل النار كل عتل جواظ متكبر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ابي ل أ أ ع عن م ش صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله ف إ ذ ا قالوها منعوا مني دماءهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها وحسابهم على الله وفي الباب عن جابر وسعد وابن عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري أ خ ب ر ن ي عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة بن مسعود عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أ ب و بكر بعده كفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب ل أ ب ي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أ قال ت ابو ل يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله مني ما له ونفسه إلا ن ومن مني ونفسه ا ما س حتى عصم ح ق ه ح س ا بكر ه الله على قال أبو ب والله لاقاتلن من فرق بين ا ل ز ك ا ة و ا ل ص ل ا ة و إ ن ا ل ز ك ا ة حق المال والله ل و منعوني عقالا كانوا يؤدونه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إ ل ا أ ن ر أ ي ت أ ن الله قد شرح صدر أ ب ي بكر للقتال فعرفت أ ن ه الحق قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى شعيب بن أ ب ي ح م ز ة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أ ب ي ه ر ي ر ة وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أ ن س بن مالك عن أ ب ي بكر وهو حديث خ ط أ وقد خلف عمران في روايته عن معمر حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا ابن المبارك أ خ ب ر ن ا حميد الطويل عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا عبده ورسوله و أ ن يستقبلوا قبلتنا وياكلوا ذبيحتنا و أ ن يصلوا صلاتنا ف إ ذ ا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم و أ م و ا ل ه م إ ل ا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة قال أبو الوجه هريرة عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب الباب معاذ قال هذا هذا جبل بن عن حسن من وقد رواه يحيى بن أ ي و ب عن حميد عن أ ن س نحو هذا حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن سعير بن الخمس التميمي عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ا ل إ س ل ا م على خمس ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان وحج البيت وفي الباب عن جرير بن عبد الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وسعير بن الخمس ث ق ة عند أ ه ل الحديث حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن ح ن ظ ل ة بن أ ب ي سفيان الجمحي عن ع ك ر م ة بن خالد المخزومي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و عمار الحسين بن حريث الخزاعي أ خ ب ر ن ا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن يحيى بن يعمر قال أ و ل من تكلم في القدر معبد الجهني قال فخرجت أ ن ا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حتى أ ت ي ن ا ا ل م د ي ن ة فقلنا لو لقينا رجلا من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ن ا ه عما أ ح د ث هؤلاء القوم قال فلقيناه يعني عبد الله بن عمر وهو خارج من المسجد قال فاكتنفته أنا وصاحبي قال فظننت أ ن صاحبي سيكل الكلام إ ل ي فقلت يا أ ب ا عبد الرحمن إ ن قوما يقرؤون ا ل ق ر آ ن ويتقفرون العلم ويزعمون أ ن لا قدر و أ ن ا ل أ م ر أ ن ف قال ف إ ذ ا لقيت أ و ل ئ ك فأخبرهم أ ن ي منهم بريء و أ ن ه م مني براء والذي يحلف به عبدالله لو أ ن أ ح د ه م أ ن ف ق مثل أ ح د ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره قال ثم أ ن ش أ يحدث فقال قال الخطاب عمر بن الخطاب كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أ ث ر السفر ولا يعرفه منا أ ح د حتى أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ل ز ق ركبته بركبته ثم قال يا محمد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 وحج البيت وصوم رمضان قال فما ا ل إ ح س ا ن قال أ ن تعبد الله ك أ ن ك تراه ف إ ن ك إ ن لم تكن تراه ف إ ن ه يراك قال في كل ذلك يقول له صدقت قال فتعجبنا منه ي س أ ل ه ويصدقه قال فمتى ا ل س ا ع ة قال ما المسؤول عنها ب أ ع ل م من السائل قال فما أ م ا ر ت ه ا قال أ ن تلد ا ل أ م ث ربتها و أ ن ترى ا ل ح ف ا ة ا ل ع ر ا ت العاله اصحاب الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث فقال يا عمر هل تدري من السائل ذاك جبريل أ ت ا ك م يعلمكم معالم دينكم حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا ابن المبارك أ خ ب ر ن ا كهمس بن الحسن بهذا الاسناد نحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ عن ك ه م س بهذا الاسناد نحوه بمعناه وفي الباب عن ط ل ح ة بن عبيد الله و أ ن س بن مالك و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه نحو هذا عن عمر وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عباد بن عباد ا ل م ه ل ب ي عن أ ب ي ج م ر ة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إ ن هذا الحي من ربيعه ولسنا نصل إ ل ي ك إ ل ا في أ ش ه ر الحرام فمرنا بشيء ناخذه عنك وندعو إ ل ي ه من وراءنا فقال امركم ب أ ر ب ع ا ل إ ي م ا ن بالله ثم فسرها لهم ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة و أ ن تؤدوا خمس ما غنمتم حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ث ن ا ح بن زيد عن أ ب ي ج م ر ة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن و أ ب و ج م ر ة الضبعي اسمه نصر بن عمران وقد رواه ش ع ب ة عن أ ب ي ج م ر ة أ ي ض ا وزاد فيه أ ت د ر و ن ما ا ل إ ي م ا ن ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله وذكر الحديث سمعت قتيبه بن سعيد يقول ما ر أ ي ت مثل هؤلاء ا ل أ ش ر ا ف ا ل أ ر ب ع ة مالك بن أ ن س والليث بن سعد وعباد بن عباد ا ل م ه ل ب ي وعبد الوهاب الثقفي قال ق ت ي ب ة كنا نرضى أ ن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين وعباد بن عباد هو من ولد المهلب بن أ ب ي ص ف ر ة حدثنا أ ح م د بن منيع البغدادي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن علي حدثنا خالد الحذاء عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من أ ك م ل المؤمنين إ ي م ا ن ا أ ح س ن ه م خلقا و أ ل ط ف ه م ب أ ه ل ه وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س بن مالك قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح ولا نعرف ل أ ب ي ق ل ا ب ة سماعا من ع ا ئ ش ة وقد روى أ ب و ق ل ا ب ة عن عبد الله بن يزيد رضيع ل ع ا ئ ش ة عن ع ا ئ ش ة غير هذا الحديث و أ ب و ق ل ا ب ة عبد الله بن زيد الجرمي حدثنا ابو ن حدثنا سفيان أبي أ ي عمر ذكر قال ب أبا قلابة الألباب أبو السختياني فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب حدثنا ذوي من عبد الله هريم بن مسعر ا ل أ ز د ي الترمذي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء تصدقن ف إ ن ك ن اكثر أ ه ل النار فقالت ا م ر أ ة منهن ولم ذاك يا رسول الله قال ل ك ث ر ة لعنكن يعني وكفر كن العشير قال وما رايت من ناقصات عقل ودين اغلب لذوي الالباب وذوي الراي منكن قالت امراه منهن وما نقصان دينها وعقلها قال شهاده امراتين منكن بشهاده رجل ونقصان دينكن الحيضه تمكث إ ح د ى ك ن الثلاث و ا ل أ ر ب ع لا تصلي وفي الباب عن أ ب ي سعيد وابن عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب حسن من هذا الوجه حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أ ب ي صالح عن عبد الله بن دينار عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ ي م ا ن بضع وسبعون بابا أ د ن ا ه ا إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق و أ ر ف ع ه ا قول لا إ ل ه إ ل ا الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى سهيل بن أ ب ي صالح عن عبد الله بن دينار عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة وروى ع م ا ر ة بن غ ز ي ة هذا الحديث عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل إ ي م ا ن أ ر ب ع ة وستون بابا قال حدثنا بذلك ق ت ي ب ة حدثنا بكر بن مضر عن ع م ا ر ة بن غ ز ي ة عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أ ب ي عمر و أ ح م د بن منيع المعنى واحد قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أ خ ا ه في ا ل ح ي ا ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من ا ل إ ي م ا ن قال أ ح م د بن منيع في حديثه إ ن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يعظ أ خ ا ه في الحياء قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ب ك ر ة و أ ب ي ا م ا م ة حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معمر عن عاصم بن أ ب ي النجود عن أ ب ي وائل عن معاذ بن ج ب ر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت أخبرني قريبا بعمل ونحن يوما نسير يا رسول منه الله أخبرني بعمل يدخلني ا ل ج ن ة ويباعدني من النار قال لقد س أ ل ت ن ي عن عظيم و إ ن ه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم ا ل ص ل ا ة وتؤتي ا ل ز ك ا ة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال أ ل ا أ د ل ك على أ ب و ا ب الخير الصوم ج ن ة والصدقه تطفئ ا ل خ ط ي ئ ة كما يطفئ الماء النار و ص ل ا ة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال أ ل ا أ خ ب ر ك ب ر أ س ا ل أ م ر كله وعموده و ذ ر و ة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م وعموده ا ل ص ل ا ة و ذ ر و ة سنامه الجهاد ثم قال أ ل ا أ خ ب ر ك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله ف أ خ ذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله و إ ن ا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أ م ك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أ و على مناخرهم إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أ ب ي السمح عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ر أ ي ت م الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له ب ا ل إ ي م ا ن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 حدثنا جرير و أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي سفيان عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الكفر و ا ل إ ي م ا ن ترك الصلاه حدثنا اسباط حدثنا بن محمد عن ا ل أ ع م ش بهذا الاسناد نحوه وقال بين العبد وبين الشرك أ و الكفر ترك ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و سفيان اسمه ط ل ح ة بن نافع حدثنا هناد الله الله عليه حدثنا وكيع عن سفيان عن أبو الزبير عن الزبير جابر قال قال وكيع أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بين العبد وبين الكفر ترك ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس حدثنا الحسين حريث حدثنا الحسين واقد بن بن بن عن بن عمار قالا الفضل أبو ويوسف موسى عيسى وحدثنا ابو علي م ا ا ر ح ح س ن بن ر ومحمود بن غ ي ل الحسين ن ق ا د ث ن بن ا ا علي ل ح بن و ا ق د عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر وفي الباب عن أ ن س وابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من ا ل أ ع م ا ل تركه كفر غير ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى سمعت أ ب ا مصعب المدني يقول من قال ا ل إ ي م ا ن قول يستتاب ف إ ن تاب و إ ل ا ضربت عنقه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث عن عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم ا ل إ ي م ا ن من رضي بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد ا ل ن ب ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أ ي و ب عن ق ل ا ب ه عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم ا ل إ ي م ا ن من كان الله ورسوله أ ح ب إ ل ي ه ب م ا سواهما و أ ن يحب المرء لا يحبه إ ل ا لله و أ ن يكره أ ن يعود في الكفر بعد إ ذ أ ن ق ذ ه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قال أبو عيسى هذا يقذف في عيسى حديث أن أبو حسن صحيح وقد رواه ق ت ا د ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا ع ب ي د ة بن حميد عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن ا ل ت و ب ة م ع ر و ض ة وفي الباب عن ابن عباس و ع ا ئ ش ة وعبد الله بن أ ب ي أ و ف ى قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ز ن العبد خرج منه ا ل إ ي م ا ن فكان فوق ر أ س ه ك ا ل ظ ل ة ف إ ذ ا خرج من ذلك العمل عاد إ ل ي ه ا ل إ ي م ا ن وقد روي عن أ ب ي جعفر محمد بن علي أ ن ه قال في هذا خرج من ا ل إ ي م ا ن إ ل ى ا ل إ س ل ا م وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال في الزنا و ا ل س ر ق ة من أ ص ا ب من ذلك شيئا ف أ ق ي م عليه الحد فهو ك ف ا ر ة ذنبه ومن أ ص ا ب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إ ل ى الله إ ن شاء عذبه يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن شاء غفر له روى ذلك علي بن أ ب ي طالب و ع ب ا د ة بن الصامت و خ ز ي م ة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أ ب و ع ب ي د ة بن أ ب ي السفر واسمه أ ح م د بن عبد الله الهمداني الكوفي قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي إ س ح ا ق الهمداني عن أ ب ي ج ح ي ف ة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ص ا ب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أ ع د ل من أ ن يثني على عبده ا ل ع ق و ب ة في ا ل آ خ ر ة ومن أصاب حدا ف س ت ر ه الله عليه وعفى عنه فالله قال عليه إلى عنه عنه وعفى يعود عفى عيسى شيء أبو من أن أكرم قد عفى عنه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب صحيح وهذا قول أ ه ل العلم لا نعلم أ ح د ا كفر أ ح د ا بالزنا أ و ا ل س ر ق ة وشرب الخمر أحدثنا أبي حدثنا حكيم صالح الليث عن ابن عجلان عن بن حكيم عن أبي صالح عن القعقاء قال قتيبة أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أ م ن ه الناس على دمائهم و أ م و ا ل ه م قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سئل أ ي المسلمين أ ف ض ل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي الباب عن جابر و أ ب ي موسى وعبد الله بن ع م ر حدثنا بذلك إ ب ر ا ه ي م بن سعيد الجوهري حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن بريد بن عبد الله بن أ ب ي ب ر د ة عن جده أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أ ي المسلمين أ ف ض ل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب حسن من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ح د ث ن ا أ ب و ك ر ي ب أ خ ب ر ن ا حفص بن غياث عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل إ س ل ا م ب د أ غريبا وسيعود غريبا كما ب د أ فطوبى للغرباء وفي الباب عن سعد وابن عمر وجابر و أ ن س وعبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود إنما نعرفه من حديث حفص بن غياث عن الأعمش غياث الأحوص حفص حديث وأبو اسمه عوف بن مالك الجشمي به عوف تفرد بن بن نضلة تفرد به حفص حدثنا ف ص ح عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي أ و ي س حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن م ل ح ة عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الدين ل ي أ ر ز إ ل ى الحجاز كما ت أ ر ز ا ل ح ي ة إ ل ى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل ا ل أ ر و ي ة من ر أ س الجبل إ ن الدين ب د أ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أ ف س د الناس من بعدي من سنتي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و حفص عمرو بن علي حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خان أخلف أتمن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء وقد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر حدثنا علي الباب ابن حدثنا بن عن حجر ح د ث ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن جعفر سهيل م ابو ل ك عن أ ي أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ه الله عن عن صلى س ل م م نحوه ب عيسى ن ا قال ه أبو ع هذا حديث صحيح و أ ب و سهيل هو عم مالك بن أ ن س واسمه نافع بن مالك بن أ ب ي عامر ا ل أ ص ب ح ي الخولاني حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ا ل أ ع م ش عن عبد الله بن م ر ة عن مسروق عن عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ر ب ع من كن فيه كان منافقا و إ ن كانت خ ص ل ة منهن فيه كانت فيه خ ص ل ة من النفاق حتى يدعها من إ ذ ا حدث كذب و إ ذ ا أ و ع د أ خ ل ف و إ ذ ا خاصم فجر و إ ذ ا عاهد غدر قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن ا ل أ ع م ش عن عبد الله بن م ر ة بهذا الاسناد نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و إ ن م ا معنى هذا عند أ ه ل العلم نفاق العمل و إ ن م ا كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هذا أنه التكذيب الحسن البصري شيئا من هذا أنه قال النفاق نفاقان نفاق العمل ونفاق روي عن من حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و عامر حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن طهمان عن علي بن عبد ا ل أ ع ل ى عن أ ب ي النعمان عن أ ب ي وقاص عن زيد بن أ ر ق م قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وعد الرجل وينوي أ ن يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وليس إ س ن ا د ه بالقوي علي بن عبد ا ل أ ع ل ى ث ق ة ولا يعرف أ ب و النعمان ولا أ ب و وقاص وهما مجهولان حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا عبد الحكيم عبد عبد بن بن بن منصور الله الواسطي بزيع عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم أ خ ا ه كفر وسبابه فسوق وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل قال أ ب و عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح و قال د عبد روي عن ل ه بن من مسعود غ ي رسول وجه محمود وكيع حدثنا حدثنا بن غيلان عن ف ي زبيد أبي ا ن عن عن ا ئ عن عبد الله بن مسعود رسول عن عن عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن ا ل إ س ل ا م و ا ل ح ج ة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من قتل متعمدا فأولياء المقتول、بالخيار. إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا. ولو كان قتل قتلوا القتل فأولياء بالخيار ولو عفوا شاءوا شاءوا كفرا ل وقد ج ب و روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء ط ا و و س وغير واحد من أ ه ل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق ث حدثنا و أحمد حدثنا بن منيع إ ح ا ق بن ي س ف ا ل أ ز ر عن عن عن عن بن بن هشام الدستوائي قلابة ثابت الضحاك يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولا عن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم ا ل ق ي ا م ة وفي الباب عن أ ب ي ذر وابن عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ي م ا رجل قال ل أ خ ي ه كافر فقد باء به أ ح د ه م ا هذا حدثنا ي ح س صحيح غريب ب ومعنى قوله ء يعني أ ق ر حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن, ابن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن ع ب ا د ة بن الصامت أ ن ه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم ا تبكي فوالله لئن استشهدت ل أ ش ه د ن لك ولئن شفعت ل أ ش ف ع ن لك ولئن استطعت ل أ ن ف ع ن ك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إ ل ا حدثتكموه إ ل ا حديثا واحدا وسوف أ ح د ث ك م و ه اليوم وقد أ ح ي ط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وجابر وابن عمر وزيد أبي الباب خالد قال بكر بن عن عمر سمعت ا بن أبي ع م ر ي ق و ل سمعت ع ابن ي ي ن ة يقول محمد بن عجلان كان ث ق ة م أ م و ن ا في الحديث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيله أ ب و عبد الله وقد روي عن الزهري عن أ ن ه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة فقال إ ن م ا كان هذا في أ و ل ا ل إ س ل ا م قبل نزول الفرائض و ا ل أ م ر والنهي قال أبو عيسى ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل بعض عذبوا بالنار بذنوبهم ووجه التوحيد سيدخلون وإن عيسى عند العلم الحديث الجنة هذا فإنهم لا ل ي خ د وقد ن النار في و روي عن عبد الله بن مسعود و أ ب ي ذر وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس و أ ب ي سعيد الخدري و أ ن س بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال سيخرج قوم من النار من أ ه ل التوحيد ويدخلون ا ل ج ن ة هكذا روي عن سعيد بن جبير و إ ب ر ا ه ي م ا ل ن خ ع ي وغير واحد من التابعين وقد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كفروا الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قالوا إذا أخرج أهل التوحيد ربما أخرج النار هذه أهل إذا كانوا قالوا الجنة لو وأدخل من ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حدثنا سويد بن نصر اخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد حدثني عامر بن يحيى عن ابي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله سيخلص رجلا من أ م ت ي على رؤوس الخلائق يوم ا ل ق ي ا م ة فينشر عليه ت س ع ة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول اتنكر من هذا شيئا أ ظ ل م ك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أ ف ل ك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إ ن لك عندنا ح س ن ة ف إ ن ه لا ظلم عليك اليوم فتخرج ب ط ا ق ة فيها أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله فيقول أ ح ض ر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما رب هذه مع هذه السجلات ف قال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في ك ف ة و ا ل ب ط ا ق ة في ك ف ة فطاشت السجلات وثقلت ا ل ب ط ا ق ة فلا يثقل مع اسم الله شيء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا قتيبة حدثنا, ابن لهيعة عن عامر بن يحيى بهذا نحوه. حدثنا الحسين ب ن ه ي ي ع عن عامر ة بن ي ا بهذا ا ل ن نحوه حدثنا ا ا د ح ل س بن حريث أ ب و عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن ع م ر عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على وسبعين إحدى او اثنتين وسبعين اثنتين ف ر قال ة و ن ص ابو ر وتفترق ى على مثل أمتي ثلاث ذلك و س ع ي ن فرقة ف ي الباب عيسى ن بن بن سعد وعبد الله بن عمر وعوف ع أبو الله مالك قال أبو عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الحفري عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد ا ل إ ف ر ي ق ي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م على أمتي ما م ليأتين على على إسرائيل حذو النعل بالنعل بني أتى حتى إن كان ن حذو ه من أ ت ى أ م ه ع ل ا ن ي ة لكان في أ م ت ي من يصنع ذلك و إ ن بني إ س ر ا ئ ي ل تفرقت على ثنتين وسبعين م ل ة وتفترق أ م ت ي على ثلاث وسبعين م ل ة كلهم في النار إ ل ا م ل ة و ا ح د ة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أ ن ا عليه و أ ص ح ا ب ي قال أبو عيسى هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه الله الله لا إلا حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا إسماعيل عياش الشيباني الديلمي قال حديث يحيى عبد عبد غريب أبي يقول مثل مفسر من عمر سمعت عمر عرفة بن بن بن بن بن عن عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمه ف أ ل ق ى عليهم من نوره فمن أ ص ا ب ه من ذلك النور اهتدى ومن أ خ ط أ ه ضل فلذلك أقول جف سفيان أقول القلم على علم الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمود بن غيلان هذا أبو أبو أبي إسحاق محمود داود حدثنا حدثنا حدثنا عيسى عن بن حديث حسن عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت د ر و ن ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أ ع ل م قال ف إ ن حقه عليهم أ ن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال أ ت د ر ي ما حقهم عليه إ ذ ا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أ ع ل م أ ن لا يعذبهم هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن معاذ بن جبل حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن حبيب بن أ ب ي ثابت وعبد العزيز بن رفيع و ا ل أ ع م ش كلهم سمعوا زيد بن وهب عن أ ب ي ذر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ت ا ن ي جبريل فبشرني ف أ خ ب ر ن ي أ ن ه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل ا ل ج ن ة قلت و إ ن ز ن ا و إ ن سرق قال نعم قال أ ب و عيسى هذا الباب الدرداء حدثنا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي الدرداء حدثنا علي بن حجر وفي أبي علي عن بن حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر حدثني عبد الله بن سعيد بن أ ب ي هند عن أ ب ي ه عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وفي الباب عن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة ومعاويه ة ذ ا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة قال أبو بن عيسى علي حديث حسن هذا حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خالد بن أ ب ي يزيد العتكي عن أ ب ي جعفر الرازي عن الربيع بن أ ن س عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان حسن خرج يرجع غريب في في سبيل عيسى حديث طلب الله حتى يرجع قال أبو عيسى هذا حتى ورواه بعضهم فلم ي ر ف ع حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا محمد بن المعلى حدثنا زياد بن خ ي ث م ة عن أ ب ي داود عن عبد الله بن س خ ب ر ة عن س خ ب ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان ك ف ا ر ة لما مضى قال أبو عيسى هذا حديث ضعيف ا ل إ س ن ا د أ ب و داود يضعاف ولا نعرف لعبد الله بن س خ ب ر ة كبير شيء ولا لابيه واسم أبي داود نفيع تكلم فيه قتادة قريش واحد من أهل العلم حدثنا أحمد بن بوديل بن قريش اليامي الكوفي حدثنا عبد الله أحمد بوديل عبد وغير نمير من بن بن بن أهل عن ع م ا ر ة بن زاذان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم ثم كتمه الجم يوم ا ل ق ي ا م ة بلجام من نار وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب و داود الحفري عن سفيان عن أ ب ي هارون العبدي قال كنا ن أ ت ي أ ب ا سعيد فيقول مرحبا بوصيه ة رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الناس لكم تبع و إ ن رجالا ي أ ت و ن ك م من أ ق ط ا ر ا ل أ ر ض ي ن يتفقهون في الدين ف إ ذ ا أ ت و ك م فاستوصوا بهم خيرا قال أ ب و عيسى قال علي ي يحيى سعيد يضعف قال كان أبا هارون ا ل بن شعبة ب ع د قال يحيى بن سعيد ما زال ابن عون يروي عن أ ب ي هارون العبدي حتى مات و أ ب و هارون اسمه ع م ا ر ة بن زوين حدثنا قتيبة ح د ث نوح ا ن بن قيس عن أ ب ي هارون العبدي عن أ ب ي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون من المشرق رجال قبل فإذا جاءوكم فاستوصوا جاءوكم بهم خيرا قال فكان أ ب و سعيد إ ذ ا رانا قال مرحبا ب و ص ي ة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي هارون عن أ ب ي سعيد حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هارون بن حدثنا ع ب د ة بن سليمان عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إذا انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن الناس الله لا العلم العلم العلماء عالما رؤوسا جهالا لم يقبض يقبض يترك بخبض حتى تخذ فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضلوا و أ ض ل و ا وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وزياد بن لبيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وعن ق د الحديث روى الزهري هذا ع ر و ة عن عبد الله بن عمرو عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا عبد الله بن صالح حدثني م ع ا و ي ة بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أ ب ي ه جبير بن نفير عن أ ب ي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إ ل ى السماء ثم قال هذا منه أوان العلم من الناس حتى لا يقدروا من يختلس شيء حتى على فقال زياد بن لبيد ا ل أ ن ص ا ر ي كيف يختلس منا و ق د ق ر أ ن ا ا ل ق ر آ ن فوالله ل ن ق ر أ ن ه و ل ن ق ر أ ن ه نساءنا و أ ب ن ا ء ن ا فقال ثكلتك أ م ك يا زياد إ ن كنت ل أ ع د ك من فقهاء أ ه ل ا ل م د ي ن ة هذه ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير فلقيت عباده بن الصامت قلت أ ل ا تسمع إ ل ى ما يقول أ خ و ك أ ب و الدرداء ف أ خ ب ر ت ه بالذي قال أبو الدرداء قال صدق أ ب و الدرداء إ ن شئت لاحدثنك ب أ و ل علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أ ن تدخل مسجد جماعه فلا ترى فيه رجلا خاشعا قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب ومعاويه بن صالح ثقه عند اهل الحديث ولا نعلم أ ح د احدا تكلم فيه غير ي ي ي بن س ع و ر و ا بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أ ب ي ه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري. حدثنا أمية بن خالد. حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة حدثني المقدام خالد بن بن بن بن ابن بن عن الأشعة العجلي البصري مالك قال أبو أمية أبيه كعب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أ و ليماري به السفهاء أ و يصرف به وجوه الناس إ ل ي ه أ د خ ل ه الله النار قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و س حدثنا ا بذاك القوي ق بن بن ن يحيى ليس طلحة ع ه فيه من قبل حفظه م ما من تكل قبل ح د علي بن نصر بن علي حدثنا محمد بن عباد الهناء حدثنا علي بن المبارك عن أ ي و ب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما لغير الله أ و أ ر ا د به غير الله فليتبوا مقعده من النار وفي الباب عن جابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أ ي و ب إ ل ا من هذا الوجه حدثنا محمود حدثنا داود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا أبو شعبة أ خ ب ر ن ا عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أ ب ا ن بن عثمان يحدث عن أ ب ي ه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا بما بعث إ ل ي ه في هذه ا ل س ا ع ة إ ل ا لشيء س أ ل ه عنه ف س أ ل ن ا ه فقال نعم سمعت أ أشياء ل ن عن ا س ن من ا ا الله صلى الله ه عليه وسلم م رسول س صلى ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرئ ا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إ ل ى من هو أ ف ق ه منه ورب حامل فقه ليس ب فقه وفي الباب عن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبير بن مطعم و أ ب ي الدرداء و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ ن ب ا ن ا شعبه عن سماك بن حرب قال سمعت عبد النبي ر ح م ن بن عبد الله بن مسعود الله ح د ث عن أبيه قال سمعت النبي أبيه قال صلى الله عليه وسلم يقول ن ظ ر الله امرئ ا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أ و ع ى من سامع قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الملك بن عمر ي عن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمر ي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ن ظ ر الله امرئ ا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه الى من هو أ ف ق ه منه ثلاث لا يغلو ا عليهن قلب مسلم إ خ ل ا ص العمل لله و م ن ا ص ح ة أ ئ م ة المسلمين ولزوم جماعتهم ف إ ن ا ل د ع و ة تحيط من ورائهم حدثنا أ ب و هشام الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش بن أبو حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى الفزاري بن بنت السدي حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن علي بن أ ب ي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي ف إ ن ه من كذب علي يلج في النار وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وابن عباس وأبي وعباس أبي زيد سعيد الباب الله بكر بن بن عن عمر عباس وعمر و عبسة ع بن قال ب بن ة ع م ومعاوية موسى ر وبريدة وعبي ا غ ابو ف ق ي و أ ي أمامة عيسى ب بن د الله المقنع ا ل وأوسن عمر ق ث ف قال أبو ع ي حديث ع ل ي حديث حسن صحيح قال عبد الرحمن بن مهدي منصور بن المعتمر أ ث ب ت أ ه ل ا ل ك و ف ة وقال وكيع لم يكذب ربعي بن خراش في ا ل إ س ل ا م كذبه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبت أ ن ه قال متعمدا فليتبوا بيته من النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث الزهري عن أنس حديث الزهري وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أ ن س حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أ ب ي ثابت عن ميمون بن أ ب ي شبيب عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أ ن ه كذب فهو أ ح د الكاذبين وفي الباب عن علي بن أ ب ي طالب و س م ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ش ع ب ة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن س م ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى الاعمش وابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الرحمن حديث عبد ابي الحديث وهو يرى أ ن ه كذب فهو أ ح د الكاذبين قلت له من روى حديثا وهو يعلم أ ن إ س ن ا د ه خ ط أ أ ي خ ا ف أ ن يكون قد دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أ و إ ذ ا روى الناس حديثا مرسلا ف أ س ن د ه بعضهم أ و قلب إ س ن ا د ه يكون قد دخل في هذا الحديث فقال لا إ ن م ا معنى هذا الحديث إ ذ ا روى الرجل حديثا ولا يعرف ل ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ل فحدث به ف أ خ ا ف أ ن يكون قد دخل في هذا الحديث حدثنا قتيبة حدثنا محمد المنكدر عبيد سفيان بن عيينة عن محمد بن النظر عن عبيد الله بن أبي رافع عن وسالم الله رافع رافع قتيبة أبي أبي أب وغيره رفعه قال لا أ ل ف ي ن أ ح د ك م متكئا على أ ر ي ك ت ه ي أ ت ي ه أ م ر مما أ م ر ت به أ و نهيت عنه فيقول لا أ د ر ي ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و ر و ا بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وسالم أ ب ي النضر عن عبيد الله بن أ ب ي رافع عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن ع ي ي ن ة إ ذ ا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أ ب ي النضر و إ ذ ا جمعهما ر و ا هكذا و أ ب و رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم ح د ث ن اسلم محمد الرحمن مهدي معاوية حدثنا حدثنا صالح ح عبد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن ا ل ن بن جابر ا ل خ ي يكرب عليه يبلغه الحديث عني عن معد عسى بن المقدام قال قال الله الله ألا رسول صلى وسلم هل رجل وهو متكئ على أ ر ي ك ت ه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه و إ ن م ا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا سفيان أبو غريب بن وكيع عيسى حديث حسن من حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن زيد بن أ س ل م عن ابيه عن عطاء بن يسار عن أ ب ي سعيد الخدري قال ا س ت أ ذ ن ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم في الكتابه فلم ياذن لنا قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أ ي ض ا عن زيد بن أ س ل م رواه همام عن زيد بن أ س ل م حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن الخليل بن م ر ة عن يحيى بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال كان رجل من ا ل أ ن ص ا ر يجلس إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي أ س م ع منك الحديث فيعجبني ولا أ ح ف ظ ه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك و أ و م أ بيده للخط وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث إ س ن ا د ه ليس بذلك القائم وسمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول الخليل بن م ر ة منكر الحديث حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن بن غيلان موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي سلمه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر ا ل قال ص ة في ح د ي ث ق ابو ل أ شاه اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله رسول رسول لي صلى عيسى ل ه و ل لأبي الحديث قال م اكتبوا شاه أبو وفي ي قصة ع س هذا حديث حسن صحيح وقد روى شيبان عن يحيى بن أ ب ي كثير مثل هذا حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أ خ ي ه وهو همام بن منبه قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول ليس أ ح د من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إ ل ا عبد الله بن عمرو ف إ ن ه كان يكتب وكنت لا أ ك ت ب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ووهب بن منبه عن اخيه هو همام بن منبه حدثنا محمد بن يوسف ح حدثنا محمد ي ي ا بن يوسف عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطيه ا عن ابي كبشه السلولي عن عبد الله بن ع م ر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آ ي ة وحدثوا عن بني إ س ر ا ئ ي ل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم ع عن نصر الأوزاعي عن حسان السلولي الله النبي أبي عن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمر عن بن بن كبشة ل الله عليه وسلم ى وهذا حدثنا نحوه حديث صحيح ن ص بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا أ ح م د بن بشير عن شديد بن بشر عن أ ن س بن مالك قال أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يتحمله فدله على آ خ ر فحمله ف أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه فقال إ ن الدال على الخير كفاعله وفي الباب عن أبي مسعود البدري وبريدة قال أبو أبي البدري عيسى الباب قال عن هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ ن ب ا ن ا ش ع ب ة عن ا ل أ ع م ش قال سمعت أ ب ا ع م ر الشيباني ي يحدث عن أبي مسعود د عن ب ا ل ر أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إ ن ه قد أ ب د ع بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت فلانا ف أ ت ا ه فحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أ ج ر فاعله أ و قال عامله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و عمر الشيباني اسمه سعد بن إ ي ا س و أ ب و مسعود البدري اسمه ع ق ب ة بن ع م ر حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي عمر الشيباني عن أ ب ي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه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 وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبريد يكنى ابا برده ايضا وهو كوفي ثقه في الحديث روى عنه شعبه والثوري وابن عيينه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آ د م كفل من دمها وذلك ل أ ن ه أ و ل من أ س ن القتل وقال عبد الرزاق سن القتل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ا ل أ ع م ش بهذا الاسناد نحوه بمعناه قال سن القتل حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إ ل ى هدى كان له من ا ل أ ج ر مثل أ ج و ر من يتبعه لا ينقص ذلك من أ ج و ر ه م شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من كان ن دعا عليه يتبعه ضلالة لا إلى ي قال ص ذلك من آ ث م م ه شيئا ا ق أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن ابن جرير بن عبد الله عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن س ن ة خير فاتبع عليها فله أ ج ر ه ومثل أ ج و ر من اتبعه غير منقوص من أ ج و ر ه م شيئا ومن سن سنه شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أ و ز ا ر من اتبعه غير منقوص من أ و ز ا ر ه م شيئا وفي الباب عن ح ذ ي ف ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جرير بن عبيد الله بن جرير بن عبد الله عن ب د الله ع ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن عبيد الله بن جرير عن عن الله وسلم ايضا عن عن أبيه حدثنا علي بن حجر حدثنا بقية بن ا بقية ل وعظنا ل ي د ن بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر السلمي عن العرباض بن بجير عبد العرباض السلمي سارية عمر سعد ع خالد قال و رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد ص ل ا ة الغداه م و ع ظ ة ب ل ي غ ة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إ ن هذه م و ع ظ ة مودع فماذا تعهد الينا يا رسول الله قال أ و ص ي ك م بتقوى الله والسمع و ا ل ط ا ع ة و إ ن عبد حبشي ف إ ن ه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن ه ا ضلاله فمن أ د ر ك ذلك منكم فعليكم بسنتي و ث ن ه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدن ا عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن س ا ر ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أ ب و عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدن ا عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن س ا ر ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والعرباض بن س ا ر ي ة يكنى أ ب ا نجيح وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن عرباض بن س ا ر ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا محمد بن عيينه عن مروان بن م ع ا و ي ة الفزاري عن كثير بن عبد الله وابن عمرو بن عوف المزني عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث أ ع ل م قال ما أ ع ل م يا رسول الله قال أ ع ل م يا بلال قال ما أ ع ل م يا رسول الله قال أ ن ه من أ ح ي ا س ن ة من سنتي قد أ م ي ت ت بعدي ف إ ن له من ا ل أ ج ر مثل من عمل بها من غير أ ن ينقص من أ ج و ر ه م شيئا ومن ابتدع ب د ع ة ض ل ا ل ة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آ ث ا م من عمل بها لا ينقص ذلك من أ و ز ا ر الناس شيئا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن ع ي ي ن ة هو مصيصي شامي وكثير بن عبد الله وابن عن م ر ب عوف المزني حدثنا م سعيد ل الأنصاري البصري م حاتم محمد بن بن حدثنا ب د الله ا ا ل أ ن ص ر عن أبيه عن علي بن أبيه ي ز عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن م ا لي ك قال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إ ن قدرت أ ن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش ل أ ح د فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أ ح ي ا سنتي فقد أ ح ب ن ي ومن أ ح ب ن ي كان معي في الجنه ة قصة طويلة وفي أبو و الحديث عيسى هذا حديث حسن غريب قال هذا هذا ا ل حسن من ج ومحمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي ث ق ة و أ ب و ه ث ق ة وعلي بن زيد صدوق إ ل ا أ ن ه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره قال وسمعت محمد بن بشار ي قال و ل ق أ ب و الوليد قال ش ع ب ة حدثنا علي بن زيد وكان ر ف ا ع ة ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أ ن س ر و ا ي ة إ ل ا هذا الحديث بطوله وقد روى عباد بن م ي س ر ة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أ ن س ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب قال أ ب و عيسى وذاكرت به محمد بن إ س م ا ع ي ل فلم ي ع ر ف ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أ ن س هذا الحديث ولا غيره ومات أ ن س بن مالك س ن ة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين مات س ن ة خمس وتسعين حدثنا هناد هريرة الله الله حدثنا عن عن عن معاوية الأعمش صالح قال قال أبو أبي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلى اتركوني ما تركتكم ف إ ذ ا حدثتكم فخذوا عني ف إ ن م ا هلك من كان قبلكم ب ك ث ر ة سؤالهم واختلافهم على أ ن ب ي ا ئ ه م قال أبو الأنصاري بن الصباح البزار وإسحاق بن وإسحاق موسى عيسى حديث صحيح حسن الحسن هذا حدثنا قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ابن جريج عن أ ب ي الزبير عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة ر و ا ي ة يوشك أ ن يضرب الناس أ ك ب ا د ا ل إ ب ل يطلبون العلم فلا يجدون أ ح د ا أ ع ل م من عالم ا ل م د ي ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وهو حديث بن عيينة وقد روي عن ابن ع ي ي ن ة أ ن ه قال في هذا سئل من عالم ا ل م د ي ن ة فقال إ ن ه مالك بن أ ن س وقال إ س ح ا ق بن موسى سمعت ابن ع ي ي ن ة يقول هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أ ن س والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد العزيز الله الخطاب عبد عبد عمر من بن بن حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن موسى أ خ ب ر ن ا الوليد بن مسلم حدثنا روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أ ش د على الشيطان من أ ل ف عابد قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم حدثنا محمود بن خداش البغدادي حدثنا محمد بن يزيد الواسطي حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة خداش البغدادي يزيد قدم رجل من المدينة كثير بن بن بن بن عن بن من الواسطي عاصم رجاء قال رجل قيس على أ ب ي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أ ق د م ك يا أ خ ي فقال حديث بلغني أ ن ك ت ح د ث ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ م ا جئت ل ح ا ج ة قال لا قال أ م ا قدمت ل ت ج ا ر ة قال لا قال ما جئت إ ل ا في طلب هذا الحديث قال ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لتضع أ ج ن ح ت ه ا رضاء لطالب العلم وإن العالم لا له ل ا ا يستغفر في س من م وفضل ا ت ومن ي ا ل أ ر حتى ا ح ي ت العالم ن في ا م ا ا ء وفضل ل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إ ن العلماء ورثه ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا دينارا ولا درهما إ ن م ا ورثوا العلم فمن أ خ ذ به أ خ ذ بحظ وافر قال أ ب و عيسى ولا نعرف هذا الحديث إ ل ا من حديث عاصم بن رجاء بن ح ي و ة وليس هو عندي بمتصل هكذا بهذا هذا الله عليه كثير حدثنا خداش الإسناد وإنما الحديث عاصم رجاء الوليد الدرداء النبي محمود حيوة بن عن بن بن عن بن عن بن عن عن جميل وسلم يروى أبي صلى قيس و ه ذ ا أصح ح من د ي ث محمود بن خداش و ر أ ي محمد بن إ س م ا ع ي ل هذا أصح ح د ث ن اصح هناد حدثنا ا ح أبو أ و ل عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوع عن يزيد بن سلمة الجعفي سمعت بن ابن بن بن إني منك مسروق سلمة سلمة رسول يزيد يزيد يا قد قال قال يزيد بن سلمة يا رسول الله د ي كثيرا ث ا أ خ ا ف أ ن ينسيني أ و ل ه آ خ ر ه فحدثني ب ك ل م ة تكون ج م ا ع ة قال اتق الله فيما تعلم قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس إ س ن ا د ه بمتصل وهو عندي مرسل ولم يدرك عندي ابن أ ش و ع يزيد بن س ل م ة وابن أ ش و ع اسمه سعيد بن أ ش و ع حدثنا أبو كريب حدثنا خلف بن أيوب العامري عن عوف عن ابن سيرين عن العامري أبو أيوب أبي كريب عوف هريرة خلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب ولا نعرف هذا الحديث من حديث عوف إلا من حدثنا ي هذا الشيخ خلف ب أيوب ل ع ا م ر ي و ل م أرى أحدا يروي ع ن ه غير أ بن ي كريب ب محمد بن العلاء ولا أ رجاء ي كيف الصنعاني هو حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عبد بن بن الأعلى سلمة ر حدثنا الوليد بن جميل حدثنا القاسم أ ب و عبد الرحمن عن أ ب ي أ م ا م ة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أ ح د ه م ا عابد و ا ل آ خ ر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أ د ن ا ك م ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله وملائكته و أ ه ل السماوات و ا ل أ ر ض ي ن حتى ا ل ن م ل ة في جحرها وحتى الحوتة ليصلون على معلم الناس الخير قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب قال سمعت أ ب ا عمار الحسين بن حريث الخزاعي يقول سمعت الفضيل بن عياض يقول عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أ ب ي الهيثم عن أ ب ي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون الجنة هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي من يكون منتهاه حسن حدثنا بن بن يشبع خير يسمعه حديث غريب عمر هذا محمد حتى حدثنا عبد الله بن نمير عن إ ب ر ا ه ي م بن الفضل عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ك ل م ة ا ل ح ك م ة ض ا ل ة المؤمن فحيث وجدها فهو أ ح ق بها قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه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 لا تدخلوا ا ل ج ن ة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أ ل ا أ د ل ك م على أ م ر إ ذ ا أ ن ت م فعلتموه تحاببتم أ ف ش و ا السلام بينكم وفي وشريح والبراء وأنس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن عبد الله بن عبد الرحمن والحسين بن الله ا ل ر ح محمد ن و ا ل س ي ن بن ح م الجريري ا ل بن ل قالا خ ي ح د ث ا محمد بن كثير عن جعفر بن سليمان الضبعي عن عوف عن أ ب ي رجاء عن عمران بن ح س ي ن أ ن رجلا جاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم قال قال النبي صلى الله صلى عشر ل وسلم ي ه ع ثم جاء آ خ ر فقال السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل ف ق الله ا ن ب ي صلى ل ل ا عليه وسلم عشرون وسلم فقال ثم آخر جاء السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفي الباب عن علي وأبي سعيد وسهل بن حنيف حدثنا سفيان بن وكيع حنيف سفيان علي سعيد الباب حدثنا حدثنا الأعلى الأعلى بن بن عبد بن عبد عن عن الجريري عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد قال ا س ت أ ذ ن أ ب و موسى على عمر فقال السلام عليكم أ د خ ل قال عمر و ا ح د ة ثم سكت س ا ع ة ثم قال السلام عليكم أ د خ ل قال عمر ثنتان ثم سكت س ا ع ة فقال ا ل س ل ا م عليكم أ ا د خ ل فقال عمر ثلاث ثم رجع فقال عمر للبواب ما صنع قال رجع قال علي به فلما جاءه قال ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة قال السنة صنعت والله ل ت أ ت ي ن ي على هذا ببرهان أ و ب ب ي ن ة أ و ل أ ف ع ل ن بك قال ف أ ت ا ن ا ونحن ر ف ق ة من ا ل أ ن ص ا ر فقال يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ل س ت م أ ع ل م الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل م يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث ف إ ن أ ذ ن لك و إ ل ا فارجع فجعل القوم يمازحونه قال أ ب و سعيد ثم رفعت ر أ س ي إ ل ي ه فقلت فما أ ص ا ب ك في هذا من ا ل ع ق و ب ة ف أ ن ا شريكك قال ف أ ت ى عمر ف أ خ ب ر ه بذلك فقال عمر ما كنت علمت بهذا وفي الباب عن علي و أ م طارق مولاه سعد قال أ ب و عيسى هذا والجريري حديث حسن اسمه سعيد بن اياس يكنى ابا مسعود وقد روى هذا غيره ايضا عن ابي ن ظ ر ة وابو ن ظ ر ة العبدي اسمه المنذر بن مالك بن قطعه استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا رسول وسلم فأذن على عليه صلى لي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و أ ب و زميل اسمه سماك الحنفي و إ ن م ا أ ن ك ر عمر عندنا على أ ب ي موسى حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال الاستئذان ثلاث ف إ ذ ا أ ذ ن لك و إ ل ا فارجع وقد كان عمر ا س ت أ ذ ن على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ف أ ذ ن له ولم يكن علم هذا الذي رواه أ ب و موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ف إ ن أ ذ ن لك و إ ل ا ف ر ج ع حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المخبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ن ا ح ي ة المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصل ي فذكر الحديث بطوله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ا ل م ق ب ر ي فقال عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال وعليك قال وحديث يحيى بن سعيد أ ص ح حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن عامر الشعبي حدثني أ ب و س ل م ة أ ن ع ا ئ ش ة حدثته أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إ ن جبريل يقرئك السلام قالت وعليه السلام و ر ح م ة الله وبركاته وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أ ب ي ه عن جده قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري أ ي ض ا عن أ ب ي س ل م ة عن ع ا ئ ش ة حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا قران بن تمام ا ل أ س د ي عن أ ب ي ف ر و ة يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أ ب ي أ م ا م ة قال قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أ ي ه م ا ي ب د أ بالسلام فقال أ و ل ا ه م ا بالله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن قال محمد أ ب و ف ر و ة الرهوي مقارب الحديث إ ل ا أن ان ب ه محمد بن يزيد بن يروي عنه مناكير حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع بغيرنا منا من فإن تشبهوا تشبه وروى ت س ل ل ي م ا ا ن ص ى الإشارة بالأكف قال ب أ ع ي س ه ذ ابن حديث إسناده ضعيف ا وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن ل ه ي ع ة فلم ي ر ف ع حدثنا أ ب و الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا أ ب و غياث سهل بن حماد حدثنا ش ع ب ة عن سيار قال كنت أ م ش ي مع ث ا ب ت البناني فمر على ص ب ي ا ن ف س ل م عليهم فقال ثابت كنت مع أ ن س فمر على ص ب ي ا ن ف س ل م عليهم وقال أ ن س كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على ص ب ي ا ن ف س ل م عليهم قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ثابت و ر و ي من غير وجه عن أ ن س حدثنا خ ت ي ب ة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم ن ح و حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا عبد الحميد بن بهرام أ ن ه سمع شهر بن حوشب يقول سمعت أ س م ا ء بنت يزيد تحدث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما و ع ص ب ة من النساء قعود ف أ ل و ى بيده بالتسليم و أ ش ا ر عبد الحميد بيده قال أ ب و عيسى هذا قال حديث حسن قال أحمد بن حنبل بن لا ب أ س بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وقال محمد بن اسماعيل شهر حسن الحديث وقوى امره وقال انما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن ابي زينب عن شهر بن حوشب انبأنا ابو داود المصاحفي بلخي أ خ ب ر ن ا النضر بن شميل عن ابن عون قال إ ن شهرا نزكوه قال أبو د النضر و د ق ا ا ل نزكوه أ ي طعنوا فيه و إ ن م ا طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان حدثنا أبو حاتم البصري الأنصاري مسلم أمر أبو حدثنا بن حاتم حاتم حدثنا محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي عن أ ب ي ه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أ ن س بن مالك قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إ ذ ا دخلت على أ ه ل ك فسلم يكون ب ر ك ة عليك وعلى أ ه ل بيتك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسه بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل الكلام وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو أ ح د ا إ ل ى الطعام حتى يسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وسمعت م ح م د يقول عنبسه بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ومحمد بن زاذان منكر الحديث حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ت ب د أ ا ل ي ه و د والنصارى بالسلام و إ ذ ا لقيتم أ ح د ه م في الطريق فاضطروهم إ ل ى أ ض ي ق ه قال أبو عيسى ه ذ ان حديث ح س صحيح حدثنا سعيد بن عبد بن ا ل رهطا ح حدثنا م المخزومي ن سفيان بن عيينة عن ا ل ز ر عروة ر ي عن عن عائشة قالت إن قالت ه من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ا ل س ا م عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فقالت ع ا ئ ش ة بل عليكم السام و ا ل ل ع ن ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ع ا ئ ش ة إ ن الله يحب الرفق في ا ل أ م ر كله قالت ع ا ئ ش ة أ ل م تسمع ما قالوا قال قد قلت عليكم وفي الباب عن أ ب ي ن ض ر ة الغفري وابن عمر و أ ن س و أ ب ي عبد الرحمن الجهني قال أ ب و عيسى حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن ع ر و ة أ ن أ س ا م ة بن زيد أ خ ب ر ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وفيه أ خ ل ا ط من المسلمين واليهود فسلم عليهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن المثنى و إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب قالا حدثنا روح بن ع ب ا د ة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي الراكب على على القاعد والقليل على الكثير وزاد ا الكثير ل ل ل على ق ي و ابن المثنى في حديثه ويسلم الصغير على الكبير وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل و ف ض ا ل ة بن عبيد وجابر قال ابو عيسى هذا حديث قد روي من غير وجه عن ابي ه ر ي ر ة وقال أ ي و ب ا ل س خ ت ي ا ن ي ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إ ن الحسن لم يسمع من أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا سويد بن نصر أ ن ب أ ن ا عبد الله بن المبارك أ ن ب أ ن ا معمر عن همام بن منبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير على والمار على القاعد والقليل وهذا الكثير قال على حدثنا ي ح س سويد بن نصر أ ن ب ا ن ا عبد الله أ ن ب ا ن ا حيوه بن شريح أ خ ب ر ن ي أ ب و هانئ اسمه حميد بن هانئ الخولاني عن أ ب ي علي الجنبي عن فضاله بن عبيد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الماشي الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا انتهى أ ح د ك م إ ل ى مجلس فليسلم ف إ ن بدا له أ ن يجلس فليجلس ثم إ ذ ا قام فليسلم فليست ا ل أ و ل ى ب أ ح ق من ا ل آ خ ر ة قال أبو عيسى ه ذ هذا ا الحديث أيضا ابن عجلان المقبري حديث حسن وقد روي هذا أيضا عن ابن عجلان عن سعيد روي عن عن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن عبيد الله بن أ ب ي جعفر عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن كشف فأدخل في سترا البيت بصره قبل له ف ر أ ى ع و ر ة أ ه ل ه فقد أ ت ى حدا لا يحل له أ ن ي أ ت ي ه لو أ ن ه حين أ د خ ل بصره استقبله رجل ف ف ق أ عينيه ما غيرت عليه و إ ن مر الرجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خ ط ي ئ ة عليه إ ن م ا ا ل خ ط ي ئ ة على أهل البيت وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ا م ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إ ل الا من حديث ابن حديث ه ي ع وأبو عبد ل ر ح من ا ل حديث ب ب ل ي اسمه ع الله بن ز ي د د ح ن ابن محمد بن بشار حدثنا عبد حدثنا ا لهيعه و ا ا ب ل ث ق ف ن عن أنس أن النبي حميد ا صلى ل ل عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل ف أ ه و ى إ ل ي ه بمشقص ف ت أ خ ر الرجل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أبي عمر حدثنا جحر عن عن سعد الساعدي ابن سفيان عن عن بن أن رجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهري رجلا اطلع الله الله أبي عليه عمر على وسلم رسول سهل صلى فقال ي النبي صلى الله عليه النبي عليه يحك حجرة مدراه رأسه الله الله بها صلى وسلم صلى وسلم ومع ف النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أ ن ك تنظر لطعنت بها في عينيك إ ن م ا جعل الاستئذان من أ ج ل البصر وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا روح بن ع ب ا د ة عن ابن جريج قال أ خ ب ر ن ي عمرو بن أ ب ي سفيان أ ن عمرو بن عبد الله بن صفوان أ خ ب ر ه ان كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أ م ي ة بعثه بلبن ولبا و ض غ ا ب ي س إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ب أ ع ل ى الوادي قال فدخلت عليه ولم أ س ل م ولم أ س ت أ ذ ن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أ ا د خ ل وذلك بعدما أ س ل م صفوان قال عمرو أ خ ب ر ن ي بهذا الحديث أ م ي ة بن صفوان ولم ي قال ل كلدة سمعته من ق أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن جريج ورواه أ ب و عاصم أ ي ض ا عن ابن جريج مثل هذا وضغا هو حشيش يؤكل. حدثنا سويد حدثنا أخبرنا ابن المبارك أنبأنا المنكدر عن جابر قال بيس بن شعبة بن حشيش يؤكل محمد نصر عن عن ا س ت أ ذ ن ت على النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أ ب ي فقال من هذا فقلت أ ن ا فقال أ ن ا أ ن ا ك أ ن ه كره ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح أ خ ب ر ن ا أ ح م د بن منيع حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ا ل أ س و د بن قيس عن نبيح العنزي عن ج انس ب ر أ النبي صلى الله صلى عليه و ل النساء ليلا م نهاهم أن يطرق وابن ف ي ل ا ب ع أنس وابن عمر وابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ج ابن ر ع النبي الله صلى عباس ل وسلم ي روي ه وقد عن ا ن ع ب أن ان ل ب ي عليه صلى الله وسلم نهاهم أ ن يطرقوا النساء ليلا قال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع ا م ر أ ت ه رجلا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ش ب ا ب ة عن ح م ز ة عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فإنه كتابا للحاجة كتب أحدكم كتاباً فليتربه فإنه أنجح、للحاجة. قال أ ب و عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه عن أ ب ي الزبير إ ل ا من هذا الوجه قال و ح م ز ت ه عندي ا بن عمرو النصيبي هو ضعيف في الحديث حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبيد الله بن الحارث عن ع ن ب س ة عن محمد بن زاذان عن أ م سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب فسمعته يقول ضع القلم على أ ذ ن ك ف إ ن ه أ ذ ك ر للمملي قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وهو وعنبسة إسناد ضعيف وعن بسة بن ا عبد ضعيف ل ر حدثنا م م م ن و ح بن زاذان يضعفان ا في ي ل ح د ح د ث علي بن حجر أ خ ب ر ن ا عبد الرحمن بن أ ب ي الزناد عن أ ب ي ه عن خ ا ر ج ة بن زيد بن ثابت عن أ ب ي ه زيد بن ثابت قال أ م ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ت ع ل م له كتاب يهود قال إني والله ما آمن يهود والله ما كتاب على قال فلما م مر ا شهر بي نصف شهر حتى ت ع ت ه له ق ل فلما تعلمته كان إ ذ ا كتب إ ل ى يهود كتبت إ ل ي ه م و إ ذ ا كتبوا إ ل ي ه ق ر أ ت له كتابهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت رواه ا ل أ ع م ش عن ثابت بن عبيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن زيد بن ثابت قال أ م ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ت ع ل م السريانيه ة قتادة حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن عن عن عن أنس أن البصري الأعلى ا يوسف رسول ل ل صلى الله عليه وسلم كتب ق ب ل موته إ ل ى كسرى و إ ل ى قيصر و إ ل ى النجاشي و إ ل ى كل جبار يدعوهم إلى الى ل وليس بالنجاشي الذي ل ه ص عليه النبي صلى الله ن ب ي ص ى ا ل ل عليه وسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا سويد أنبأنا عبد أنبأنا أنبأنا يونس عن الله الزهري أ خ ب ر ن ي عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن أ ب ا سفيان بن حرب أ خ ب ر ه أ ن هرقل ارسل إ ل ي ه في نفر من قريش وكانوا تجارا بالشام ف أ ت و ه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ق ر ئ ف إ ذ ا فيه بسم عبد ورسوله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله الله إله ر قال ل عظيم ر و م ابو ل ل على س ا ا م من ت ع بعد الهدى أما قال أ ب عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و سفيان اسمه صخر بن حرب حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال لما أ ر ا د نبي الله صلى الله عليه وسلم أ ن يكتب إ ل ى العجم قيل له إ ن العجم لا يقبلون إ ل ا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما قال ف ك أ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى بياضه في كفه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا سليمان بن ا ل م غ ي ر ة حدثنا ثابت البناني حدثنا ابن أ ب ي ليلى عن المقداد بن ا ل أ س و د قال أ ق ب ل ت أ ن ا وصاحبان لي قد ذهبت أ س م ا ع ن ا و أ ب ص ا ر ن ا من الجهد فجعلنا نعرض أ ن ف س ن ا على أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أ ح د يقبلنا ف أ ت ي ن ا النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ى بنا أ ه ل ه ف إ ذ ا ث ل ا ث ة أ ع ن ز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا فكنا نحتلبه فيشرب كل إ ن س ا ن نصيبه ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ن ص ي ب ة فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان ثم ي أ ت ي المسجد فيصلي ثم ي أ ت ي شرابه فيشربه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار ونصر بن ونصر عيسى علي حديث صحيح حسن هذا حدثنا قالا محمد حدثنا أ ب و أ ح م د عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أ ن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه يعني السلام حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بهذا الاسناد نحوه وفي الباب عن علقمه بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا خالد الحذاء عن أ ب ي ت م ي م ة الهجيمي عن رجل من قومه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أ ق د ر عليه فجلست ف إ ذ ا نفر هو فيهم ولا أ ع ر ف ه وهو يصلح بينهم فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله فلما ر أ ي ت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله قال إ ن عليك السلام ت ح ي ة الميت إ ن عليك السلام ت ح ي ة الميت ث ل ا ث ة ثم أ ق ب ل علي فقال إ ذ ا لقي الرجل أ خ ا ه المسلم فليقل السلام عليكم و ر ح م ة الله ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمه ة ا ل ل وعليك ورحمة الله وعليك و ر ح م ة الله قال أ ب و عيسى وقد روى هذا الحديث أ ب و غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن ابي ل ه ج ي ي م عن أ جري جابر بن سليم الهجيمي قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم عن أ ب ي غفار المثنى بن سعيد الطائي عن أ ب ي ت م ي م ة الهجيمي عن جابر بن سليم قال أ ت ي ت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك وذكر ق ص ة ط و ي ل ة وهذا حديث حسن صحيح حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الله بن المثنى حدثنا ث م ا م ة بن عبد الله بن أ ن س بن مالك عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا سلم سلم ث ل ا ث ة و إ ذ ا تكلم ب ك ل م ة أ ع ا د ه ا ث ل ا ث ة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا ي ح س صحيح ح غريب د ث ن ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي طلحه عن أ ب ي مره مولى عقيل بن أ ب ي طالب عن أ ب ي واقد الليثي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس المسجد معه جالس هو إ ذ أ ق ب ل ث ل ا ث ة نفر ف أ ق ب ل اثنان إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فلما وقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما ف أ م ا أ ح د ه م ا ف ر أ ى ف ر ج ة في ا ل ح ل ق ة فجلس فيها و أ م ا ا ل آ خ ر فجلس خلفهم و أ م ا ا ل آ خ ر ف أ د ب ر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م عن النفر ا ل ث ل ا ث ة أ م ا أ ح د ه م فاوى إ ل ى الله فاواه الله و أ م ا ا ل آ خ ر فاستحيا فاستحيا الله منه و أ م ا ا ل آ خ ر ف أ ع ر ض ف أ ع ر ض الله عنه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف و أ ب و م ر ة مولى أ م هانئ بنت أ ب ي طالب واسمه يزيد ويقال مولى عقيل بن أ ب ي طالب حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن س م ر ة كنا إ ذ ا أ ت ي ن ا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أ ح د ن ا حيث ينتهي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه زهير بن م ع ا و ي ة عن سماك أ ي ض ا حدثنا محمود حدثنا حدثنا إسحاق داود بن غيلان عن عن منه أن البراء الله صلى الله ولم يسمعه وسلم أبو رسول شعبة أبي عليه صلى مر بناس من ا ل أ ن ص ا ر وهم جلوس في الطريق فقال إ ن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام و أ ع ي ن و ا المظلوم واهدوا السبيل وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي شريح الخزعي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا سفيان بن وكيع و إ س ح ا ق بن منصور قالا حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا عبد الله بن نمير عن ا ل أ ج ل ح عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إ ل ا غفر لهما قبل أ ن يفترقا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه والأجلح هو سويد الحديث عبد الله بن حجية بن عدي الكندي حدثنا سويد أخبرنا عبد البراء غير أخبرنا حجية هذا الله الله ابن عن من بن بن أ خ ب ر ن ا ح ن ظ ل ة بن عبيد الله عن أ ن س بن مالك قال قال ر ج ل يا رسول الله الرجل منا يلقى أ خ ا ه أ و صديقه أ ي ن ح ن ي له قال لا قال أ ف ي ل ت ز م ه ويقبله قال لا قال أ ف أ خ ذ بيده ويصافحه قال نعم قال أبو عيسى ه ذ ا حديث حسن حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا همام عن ق ت ا د ة قال قلت ل أ ن س بن مالك هل كانت ا ل م ص ا ف ح ة في أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد عبدت بن ب ا ل ض يحيى د ث ن ا ح ي بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خ ي ث م ة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام عمر من سليم عن وابن نعرفه بن عن سفيان التحية الأخذ باليد وفي الباب عن البراء وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا حديث حديث يحيى وفي عيسى غريب أبو س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن هذا الحديث فلم يعد ه محفوظا وقال إ ن م ا أ ر ا د عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمه ة عن سمع مسعود عن من ابن النبي ا صلى ل ل قال من تمام ت ا ل حدثنا ي ي ة الأخذ ا ل ب ح د سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا يحيى بن أ ي و ب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أ ب ي عبد الرحمن عن أ ب ي ا م ا م ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام ع ي ا د ة المريض أ ن يضع أ ح د ك م يده على جبهته أ و قال على يده ف ي س أ ل ه كيف هو وتمام تحياتكم بينكم ا ل م ص ا ف ح ة قال أ ب و عيسى هذا إ س ن ا د ليس بالقوي قال محمد وعبيد الله بن زحر ث ق ة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أ ب ا عبد الرحمن وهو مولى ل عبد ا ر حدثنا م ن بن خ ا ل بن بن يزيد بن معاوية وهو ق والقاسم ة شامي ح د ث محمد م بن إ س ابراهيم ع ي ل حدثنا إ بن يحيى بن محمد بن عباد المدني حدثني أ ب ي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم ح م م د بن الزهري عن ع ر و ة بن ز ب ي ر عن ع ا ئ ش ة قالت قدم زيد بن ح ا ر ث ة ا ل م د ي ن ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ف أ ت ا ه فقرع الباب فقام إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ث و ب ة والله ما ر أ ي ت ه عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا ن عن ر ف ه م حديث حدثنا حدثنا الزهري كريب إلا من هذا الوجه من أبو ع ب د ا ل ل ه بن إدريس وأبو إدريس أسامة عن ش عمرو ب ة عن ع بن م ر ة عن عبد الله بن س ل م ة عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إ ل ى هذا النبي فقال صاحبه لا تقل نبي إ ن ه لو سمعك كان له أ ر ب ع ة أ ع ي ن ف أ ت ي ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ا ه عن تسع آ ي ا ت بينات فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إ ل ا بالحق ولا تمشوا ببريء إ ل ى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا ت أ ك ل و ا الربا ولا تقذفوا م ح ص ن ة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خ ا ص ة اليهود أ ن لا تعتدوا في السبت قال فقبلوا يده ورجله فقالا نشهد أ ن ك نبي قال فما يمنعكم أ ن تتبعوني قالوا إ ن داود دعا ربه أن أن نبي وإنا نخاف إن تبعناك لا يزال في ذريته ت قال ت ل ن ا ي وفي ه و د ابو ل ا ا ب بن عن يزيد ل أ س د وابن عيسى م ر وكعب أبو ع بن مالك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك عن النظر أب أ ن أ ب ا م ر ة مولى أ م هانئ بنت أ ب ي طالب أ خ ب ر ه أ ن ه سمع أ م هانئ تقول ذهبت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل و ف ا ط م ة تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أ ن ا أ م هانئ فقال مرحبا ب أ م هانئ قال فذكر في الحديث ق ص ة ط و ي ل ة هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا موسى بن مسعود أ ب و ح ذ ي ف ة عن سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن مصعب بن سعد عن ع ك ر م ة بن أ ب ي جهل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر وفي الباب عن ب ر ي د ة وابن عباس و أ ب ي ج ح ي ف ة قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس إ س ن ا د ه بصحيح لا نعرفه مثل هذا إ ل ا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن س ف ي ابي ن عن أ إ س ح ا ق مرسلى ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا أ ص ح قال سمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إ ذ ا لقيه ويجيبه إ ذ ا دعاه ويشمته إ ذ ا عطس ويعوده إ ذ ا مرض ويتبع جنازته إ ذ ا مات ويحب له ما يحب لنفسه وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وابن مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد الأعور في أبي هريرة عيسى حديث غير النبي عليه قتيبة الباب قال هذا الله الحارث حدثنا صلى تكلم بعضهم عن عن حسن من حدثنا محمد بن موسى المخزومي المدني سعيد سعيد بن أبي سعيد عن بن المخزومي ا موسى م أبي ل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إ ذ ا مرض ويشهده إ ذ ا مات ويجيبه إ ذ ا دعاه ويسلم عليه إ ذ ا لقيه ويشمته إ ذ ا عطس وينصح له إ ذ ا غاب أ و شهد قال هذا حديث حسن صحيح ومحمد بن موسى المخزومي المدني ث ق ة روى عنه عبد العزيز بن محمد وابن أ ب ي فديك حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا زياد بن الربيع حدثنا حضرمي من آل الجارود عن نافع أ ن رجلا عطس إ ل ى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال ابن عمر وأنا أقول نقول ابن وأنا الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله علمنا الحمد حال لله على رسول وليس رسول صلى عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل أن عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث زياد بن الربيع حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حكيم بن ديلم عن أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي موسى قال كان اليهود ي ت ع ا ط س و ن عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أ ن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم وفي الباب عن علي و أ ب ي أ ي و ب وسالم بن عبيد وعبد الله بن جعفر و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد أ ن ه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم فقال السلام عليكم فقال عليك وعلى أ م ك ف ك أ ن الرجل وجد في نفسه فقال أ م ا إ ن ي لم أ ق ل إ ل ا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أ م ك إ ذ ا عطس أ ح د ك م فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد عليه يرحمك الله وليقل يغفر الله لنا ولكم قال أ ب و عيسى هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور وقد أ د خ ل و ا بين هلال بن يساف وسالم رجلا حدثنا محمود حدثنا الرحمن داود عبد بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أبو شعبة أبي عبد بن أبي ليلى أخيه عيسى ليلى عن أ ب ي أ ي و ب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا عطس أ ح د ك م فليقل الحمد لله على كل حال وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن ابن أ ب ي ليلى بهذا الاسناد نحوه قال هكذا روى شعبة هذا الحديث روى أيوب وسلم شعبة ليلى النبي صلى الله أبي أبي عن ابن يقول عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى الثقفي المروزي قالا القطان حدثنا ابن الرحمن النبي الله حدثنا ابن ليلى ليلى علي صلى عليه وسلم يحيى نحوه سعيد عبد بن عن عن عن بن عن عن أبي أخي عيسى أبي أبي عمر حدثنا سفيان عن سليمان ا ل ت ي م ي عن أ ن س بن مالك أ ن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أ ح د ه م ا ولم يشمت ا ل آ خ ر فقال الذي لم ي ش م ت يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه حمد الله و إ ن ك لم تحمد الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا ع ك ر م ة بن عمار عن إ ي ا س بن سلمه عن أ ب ي ه قال عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانيه والثالثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ع ك ر م ة بن عمار عن إ ي ا س بن س ل م ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه الا أ ن ه قال له في ا ل ث ا ل ث ة أ ن ت مزكوم قال هذا أ ص ح من حديث بن المبارك وقد روى شعبة عن أكرمة بن بن عن نحو عمار هذا الحديث نحو رواية عكرمة روى وقد سعيد يحيى حدثنا بذلك أ ح م د بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن أ ك ر م ة بن ب عمار ه ذ ا وروا ع بن د ا ل ر ح م بن مهدي عن أكرمة بن عمار ن أ ك ر ة بن ع م نحو بن أنت مزكوم حدثنا بذلك إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق رواية وقال مزكوم المبارك الثالثة في مهدي بذلك عبد له حدثنا ا ل قال س م بن دينار ي حدثنا رسول ا ل ي الله ك و ف ي عن عبد ا س إسحاق ل الرحمن خالد طلحة ا ابن م عمر م بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد عن عمر بن إسحاق ابن أبي طلحة عن عن عن يزيد أ عن أبيها الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثه ف إ ن زاد ف إ ن شئت فشمته و إ ن شئت فلا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب و إ س ن ا د ه مجهول حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سمي عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا عطس غطى وجهه بيده أ و بثوبه وغض بها صوته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ف إ ذ ا تثاءب أ ح د ك م فليضع يده على فيه و إ ذ ا قال آ ه آ ه ف إ ن الشيطان يضحك من جوفه و إ ن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ف إ ذ ا قال الرجل آ ه آ ه إ ذ ا تثاءب ف إ ن الشيطان يضحك في جوفه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا ابن أ ب ي ذئب عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبوري عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ف إ ذ ا عطس أ ح د ك م فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أ ن يقول يرحمك الله و أ م ا التثاؤب ف إ ذ ا ت ث ا ؤ ب أ ح د ك م فليرده ما استطاع ولا يقولن ها ها ف إ ن م ا ذلك من الشيطان يضحك منه قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وهذا أ ص ح من حديث ابن عجلان وابن أ ب ي ذئب أ ح ف ظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد ن م بن عجلان قال سمعت أ ب ا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال قال المقبري عجلان أحاديث سعيد المقبري روى بعضها بعضها واختلط رجل عليّ محمد سعيد سعيد سعيد بن أبي أبي عن عن عن عن هريرة وروي بعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة روى فجعلتها عن سعيد عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن أ ب ي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أ ب ي ه عن جده رفعه قال العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان من في قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث شريك عن أ ب ي ا ل ي ق ض ا ن قال و س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن عدي بن ثابت عن أ ب ي ه عن جده قلت له ما اسم جد عدي قال لا أ د ر ي وذكر عن يحيى بن معين قال اسمه دينار حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقم أ ح د ك م أ خ ا ه من مجلسه ثم يجلس فيه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي أ خ ب ر ن اخبرنا عبد الرزاق أ معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقم أ ح د ك م أ خ ا ه من مجلسه ثم يجلس فيه قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث صحيح قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فلا يجلس فيه قال قال وكان الرجل لابن فلا عمر أ عيسى هذا حديث صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن ح ذ ي ف ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أ ح ق بمجلسه و إ ن خرج لحاجته ثم عاد فهو أ ح ق بمجلسه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وفي الباب عن أ ب ي ب ك ر ة و أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا أ س ا م ة بن زيد حدثني عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن عبد الله بن ع م ر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أ ن يفرق بين اثنين إ ل ا ب إ ذ ن ه م ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عامر ا ل أ ح و ل عن عمرو بن شعيب أ ي ض ا حدثنا سويد أ خ ب ر ن اخبرنا عبد الله أ ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ب ي م ج ل ز أ ن رجلا قعد وسط ح ل ق ة فقال ح ذ ي ف ة ملعون محمد محمد وسلم من على لسان محمد أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه أو قال ح ل ق ق ة ابو ل أ عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و مجنز اسمه لاحق بن حميد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا عفان أ خ ب ر ن ا حماد بن س ل م ة عن حميد عن أ ن س قال لم يكن شخص أ ح ب إ ل ي ه م من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إ ذ ا ر أ و ه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حديث حسن صحيح محمود غريب قبيصة من بن حدثنا سفيان عن حبيب بن الشهيد عن أ ب ي م ج ل ز قال خرج م ع ا و ي ة فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين ر أ و ه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما مقعده من أمامة أن النار عن سره عيسى الرجال له فليتبوأ أبي وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا ي ح س ح د ث ن ه ن الحسن د حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن عن بن أسامة أبو ه الله عليه ي أبي معاوية عن عن عن مجلز وسلم النبي صلى مثله د ث ن ا ا ل ح بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من ا ل ف ط ر ة الاستحداد والختان و ق ص الشارب ونتف ا ل إ ب ط وتقليم ا ل أ ظ ف ا ر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة وهناد قالا حدثنا وكيع عن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن مصعب بن ش ي ب ة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء العانة الشارب والاستنشاق الفطرة الأفار البراجم زكريا من الماء ونتف وانتقاص اللحية والسواك والاستنشاق وقص وغسل البراجم الإبط وحلق الماء قال وغسل وحلق قص وقص قال مصعب ونسيت ابو ل إلا أن تكون المضمضة قال ع ا ش ر ة أن أ تكون عبيد انتقاص الماء الاستنجاء بالماء وفي ا ل ب ابو عن عمار بن ياسر ب ن عيسى م ر و أ ب هريرة ي قال أبو ع هذا حديث حسن ح د ث ن اخبرنا إسحاق بن منصور أ عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ص د ق ة ب ن موسى أ ب و محمد صاحب الدقيق حدثنا أ ب و عمران الجوني عن أ ن س بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه وقت لهم في كل أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة تقليم ا ل أ ظ ف ا ر و أ خ ذ الشارب وحلق ا ل ع ا ن ة حدثنا قتيبة حدثنا جعفر ج عن أبي عمران بن أبي سليمان ل ا وقتلنا ن عن أنس بن ي مالك ا ل و ق رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب وتقليم ا ل أ ظ ف ا ر وحلق ا ل ع ا ن ة ونتف ا ل إ ب ط لا يترك أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن يوما قال هذا أ ص ح من حديث ا ل أ و ل وصدقه ابن موسى ليس عندهم بالحافظ حدثنا محمد بن عمر بن بن ا ل ل و يحيى د الكندي الكوفي د ث ن ا ح ي بن آ د م عن إ س ر ا ئ ي ل عن سماك عن ا ك ر م ة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أ و ي أ خ ذ من شاربه وكان إ ب ر ا ه ي م خليل الرحمن يفعله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا ع ب ي د ة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أ ر ق م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم ي أ خ ذ من شاربه فليس منا وفي الباب عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن يوسف بن صهيب بهذا الاسناد نحوه حدثنا هناد حدثنا لحيته هناد زيد جده بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي كان من من اسامة ابيه الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها عمر عمر شعيب وسلم يأخذ صلى قال ابو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمد بن اسماعيل يقول عمر بن هارون مقارب الحديث لا اعرف له حديثا ليس اسناده اصلا او قال ينفرد به الا هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ من لحيته من عرضها وطولها لا نعرفه إ ل ا من حديث عمر بن هارون و ر أ ي ت ه حسن ا ل ر أ ي في عمر قال أ ب و عيسى وسمعت ق ت ي ب ة يقول عمر بن هارون كان صاحب حديث وكان يقول ا ل إ ي م ا ن قول وعمل قال سمعت ق ت ي ب ة حدثنا وكيع بن الجراح عن رجل عن ثور بن يزيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أ ه ل الطائف قال ق ت ي ب ة قلت لوكيع من هذا قال صاحبكم عمر بن هارون حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم أ ح قال ش و ابو ر أ عيسى ف اللحى قال أبو ع هذا حديث صحيح حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك عن أ ب ي بكر بن نافع عن أ ب ي ه عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ن ا بإحفاء الشوارب أبو وإعفاء اللحى قال أبو عيسى هذا حدثنا ي ح س صحيح وأبو بكر بن ن ف نافع نافع يضعف ع عمر وعمر وعبد عمر هو الله مولى مولى بن بن بن بن حدثنا ثقة ثقة سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري تميم عن حدثنا عباد بن عن عن بن عن عمه فأنه رأى النبي صلى الله عليه صلى وعم س مستلقيا في المسجد ل م في ا و ا الأخرى قال أبو عيسى هذا إحدى حديث حسن صحيح على عيسى رجليه ع أبو و عباد بن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني حدثنا عبيد بن أ ص ب ا ط بن محمد القرشي حدثنا أ ب ي حدثنا سليمان التيمي عن خداش عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استلقى أ ح د ك م على ظهره فلا يضع إ ح د ى رجليه على الاخرى أ خ ر ى ه ذ حديث رواه غير واحد غير سليمان التيمي ولا يعرف رواه ولا عن د وقد ا هذا ش هو من و حدثنا قتيبة ح د ث ن الليث عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ج ت م ا ل الصماء والاحتباء في ثوب واحد و أ ن يرفع الرجل إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى وهو مستلق على ظهره قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حديث صحيح حدثنا أبو كريب أبو حدثنا ع ب د ة بن سليمان وعبد الرحيم عن محمد بن عمرو حدثنا أ ب و س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا م ض ج ع ا على بطنه فقال إ ن هذه ضجعه لا يحبها الله وفي الباب عن طه ف وابن عمر قال أبو عيسى و ر و ا يحيى بن أ ب ي كثير هذا الحديث عن أ ب ي سلمه عن يعيش بن ط ف ة عن أ ب ي ه ويقال طخفه, والصحيح طهفة وقال بعض الحفاظ الصحيح طخفة ويقال ا ل الحفاظ ص ح طخفة و ط غ ف ة يعيش هو من ا ل ص ح ا ب ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بهز بن حكيم حدثني أ ب ي عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ن أ ت ي منها وما نذر قال احفظ عورتك إ ل ا من زوجتك أ و مما ملكت يمينك فقال الرجل يكون مع الرجل قال إ ن استطعت أ ن لا يراها أ ح د فافعل قلت والرجل يكون خاليا قال فالله أ ح قال أن ي ي س ت ح أ ب و عيسى هذا حديث حسن واجد بهز اسمه م ع ا و ي ة بن ح ي د ة القشيري وقد روى الجريري عن حكيم بن معاويه ة و و والد الدوري منصور الكوفي حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي أخبرنا إسرائيل عن سماك محمد بهز بن بن بن حرب عن عن جابر بن س م ر ة قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على و س ا د ة على يساره قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وروا غير واحد وسلم وسادة غير اسرائيل جابر سمرة رأيت هذا الحديث عن اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه صلى على عن عن عن بن متكئا ولم يذكر على يساره. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن ل ى يساره ح د ث ا ي و سماك ف بن حدثنا عن عن عيسى وكيع إسرائيل س بن حرب عن جابر بن س م ر ة قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده ة ذ ا حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء حديث صحيح عن عن بن أبو عن أ و س بن ضمعج عن أ ب ي مسعود أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إ ل ا ب إ ذ ن ه قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث حسن صحيح حدثنا أ ع م ا ا ر ل ح س ي ن بن حدثنا بن حريث ح علي ا ل س ي حدثني ن بن أبي واقد حدثني عبد الله بن ب ر ي د ة قال سمعت أ ب ي ب ر ي د ة يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إ ذ جاءه رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب و ت أ خ ر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانت احق بصدر دابتك الا ان تجعله لي قال قد جعلته لك قال فركب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي سفيان قيس مهدي بن الباب عبادة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال بن بن بن عبد بن بن عن سعد عن عن محمد محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكم أ ن م ا ط قلت و أ ن ا تكون لنا أ ن م ا ط قال أ م ا إ ن ه ا ستكون لكم أ ن م ا ط قال ف أ ن ا أ ق و ل ل ا م ر أ ة أ خ ر ي عني أ ن م ا ط ك فتقول أ ل م يقل النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ستكون لكم أ ن م ا ط قال ف أ د ع و ه ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عباس العنبري حدثنا النضر بن محمد هو الجرشي اليمامي حدثنا ع ك ر م ة بن عمار عن إ ي ا س بن س ل م ة عن أ ب ي ه قال لقد قت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين على بغلته الشهباء حتى أ د خ ل ت ه ح ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أ ب ي ز ر ع ة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن ظ ر ة ا ل ف ج أ ة ف أ م ر ن ي أ ن أ ص ر ف بصري قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ز ر ع ة بن عمرو اسمه هرم حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن أ ب ي ر ب ي ع ة عن أ ب ي ب ر ي د ة عن أ ب ي ه رفعه قال يا علي لا تتبع ا ل ن ظ ر ة ا ل ن ظ ر ة ف إ ن لك ا ل أ و ل ى وليست لك ا ل آ خ ر ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث شريك حدثنا سويد حدثنا عبد الله أ خ ب ر ن ا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى أ م سلمه انه حدثه أ ن أ م سلمه تحدثته أ ن ه ا كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونه قالت فبينا نحن عنده أ ق ب ل ابن ام مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أ م ر ن ا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أ ل ي س هو أ ع م ى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ف ع م ي ا و ا ن أ ن ت م ا أ ل س ت م ا تبصرانه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد حدثنا عبد الله أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أ ن عمرو بن العاص أ ر س ل ه إ ل ى علي ي س ت أ ذ ن ه على أ س م ا ء بنت عميس ف أ ذ ن له حتى إ ذ ا فرغ من حاجته س أ ل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أ ن ندخل على النساء بغير إ ذ ن أ ز و ا ج ه ن وفي الباب عن ع قال ب بن ة ع م ر وعبد ا ل ه بن عمر وجابر قال ابو ر قال أ ب عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عبد زيد عثمان بن الصنعاني بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة بن الأعلى المعتمر أسامة أبيه أبي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي في الناس ف ت ن ة أ ض ر على الرجال من النساء قال أبو أبي أسامة بن وقد روى واحد عيسى عن عن عثمان عن حديث صحيح الحديث غير سليمان التيمي زيد حسن هذا هذا الثقات من عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ب ب أبي سعيد حدثنا ابن أبي أبي بن ا حدثنا حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن سعيد عمر عن عن عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله أ خ ب ر ن ا يونس عن الزهري أ خ ب ر ن ا حميد بن عبد الرحمن أ ن ه سمع م ع ا و ي ة ب ا ل م د ي ن ة يخطب يقول أ ي ن علماؤكم يا أ ه ل ا ل م د ي ن ة إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه ا ل ق ص ة ويقول إ ن م ا هلكت بنو إ س ر ا ئ ي ل حين اتخذها نسائهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن م ع ا و ي ة حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا ع ب ي د ة بن حميد عن منصور عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة عن عبد الله أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله قال هذا رواه واحد الأئمة حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وغير واحد من الأئمة عن منصور شعبة حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله ا ل و ا ص ل ة و ا ل م س ت و ص ل ة و ا ل و ا ش م ة و ا ل م س ت و ش م ة قال نافع الوشم في ا ل ل ث ة قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و م ع ق ر بن يسار وأسماء بنت أبي بكر وابن أبي بنت بكر عن ب ا س ح د ث ا محمد ب نافع ب ش ر عمر حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عبيد الله بن بن عن ن الله ا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه يحيى قول نافع قال أ ب و عيسى هذا حدثنا غيلان حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا الطيالسي ش ع ب ة وهمام عن ق ت ا د ة عن أ ك ر م ة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال من قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن يحيى بن أ ب ي كثير و أ ي و ب عن ا ك ر م ة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة عن حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت بن بشار س عن ي د ا ا ل ق ط عن ث النبي ب بن ت عمارة ا ح ف ي غنيم عن ن ق س موسى عن عن النبي أبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين ز ا ن ي ة و ا ل م ر أ ة إ ذ ا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانيه ة وفي أبي الباب عن ر ر ي ة قال أبو أبو بن محمود داود عيسى حديث صحيح غيلان حسن هذا حدثنا حدثنا الجفري رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه ر وخفي ي حدثنا ح علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن الجريري عن ابي ل ط ف ا و ي عن أ ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أ ب و عيسى هذا نعرفه هذا اسمه إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث ولا حديث حسن في أن نعرف、اسمه. وحديث إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م أ ت م و أ ط و ل حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و بكر الحنفي عن سعيد عن ق ت ا د ة عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن لونه النساء لونه خير وخفي وخير وخفي طيب ريحه طيب ريحه الرجل ظهر ظهر ما ما ونهى عن م ي ث ر ة ا ل أ ر ج و ا ن هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ع ز ر ة بن ثابت عن ث م ا م ة بن عبد الله قال كان كان لا يرد الطيب وقال النبي الله لا الطيب أنس أنس إن وسلم صلى عليه يرد يرد وفي أبو فديك أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة أبي أبيه الباب قال هذا حدثنا حدثنا ابن الله ابن قال مسلم عبد بن عن عن عن عن عمر حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن الدهن يعني به الطيب قال أبو عيسى هذا حدثنا ي غريب وعبد ب هو الله ا مسلم ب جندب ن ن د وهو م يزيد حدثنا عثمان بن مهدي حدثنا محمد حدثنا مهدي عبد عثمان بن بن بن الله قالا وعمر أبو بصري خليفة علي ي بن زريع عن حجاج الصواف عن حنان عن أ ب ي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ع ط ي أ ح د ك م الريحان فلا يرده ف إ ن ه خرج من ا ل ج ن ة قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه ولا نعرف حنانا إ ل ا في هذا الحديث و أ ب و عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن ملل وقد أ د ر ك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن شقيق ا بن سلمه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة حتى تصفها لزوجها ك أ ن م ا ينظر إ ل ي ه ا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن عبد الله بن أ ب ي زياد حدثنا زيد بن حباب أ خ ب ر ن ا الضحاك بن عثمان أ خ ب ر ن ا زيد بن أ س ل م عن عبد الرحمن بن أ ب ي سعيد الخدري عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إ ل ى ع و ر ة الرجل ولا تنظر ا ل م ر أ ة إ ل ى ع و ر ة ا ل م ر أ ة ولا يفضي الرجل إ ل ى الرجل في الثوب الواحد و ل ا تفضي ا ل م ر أ ة إلى ابو ل ل م ر أ ة في ا ث و ا ل ا قال ح د أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قالا حدثنا بهز بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما ن أ ت ي منها وما نذر قال احفظ عورتك إ ل ا من زوجتك أ و ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله إ ذ ا كان القوم بعضهم في بعض قال إ ن استطعت أ ن لا يراها أ ح د فلا يراها قال قلت يا نبي الله إ ذ ا كان أ ح د ن ا خاليا قال فالله أ ح ق أ ن ي س ت ح ي منه الناس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان عن أ ب ي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعه بن مسلم بن جرهد ا ل أ س ل م ي عن جده جرهد قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه فقال إ ن الفخذ ع و ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ما أ ر ى اسناده بمتصل حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى الكوفي حدثنا يحيى بن آ د م عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ ع و ر ة حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا يحيى بن آ د م عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد ا ل أ س ل م ي عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ ع و ر ة قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي ومحمد ولعبد ولابنه علي علي الباب الله الله حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق بن عبد بن بن صحبة صحبة بن عن محمد جحش جحش عبد أ خ ب ر ن ا معمر عن أ ب ي الزناد أ خ ب ر ن ي ابن جرهد عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو كاشف عن فخذه ف قال النبي صلى الله عليه وسلم غط ي فخذك ف إ ن ه ا من العوره قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا العقدي خالد بن عامر ا أبو ل ي سمعت ويقال إياس أبي قال صالح حسان بن بن عن س سعيد بن المسيب يقول إ ن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب ا ل ن ظ ا ف ة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا ر ا ه قال أ ث ن ي ت ك م ولا باليهود تشبه قال فذكرت ذلك لمهاجر ا بن مسمار فقال حدثنيه عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إ ل ا أ ن ه قال نظفوا افنيتكم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وخالد بن الياس يضعف حدثنا أ ح م د بن محمد بن نيزك البغدادي حدثنا ا ل أ س و د بن عامر حدثنا أ ب و م ح ي ا ت عن ليث عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ي ا ك م والتعري ف إ ن معكم من لا يفارقكم إ ل ا عند الغائط وحين يفضي الرجل إ ل ى أ ه ل ه فاستحيوهم وأكرموهم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و أ ب و محياته اسمه يحيى بن يعلى حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا مصعب بن ا ل م ق د ا ن عن الحسن بن صالح عن ليث بن أ ب ي سليم عن طاووس عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فلا يدخل الحمام بغير ازار ر الآخر الآخر يدار ومن واليوم ومن واليوم يؤمن الحمام يؤمن مائدة م كان كان بالله فلا بالله فلا عليها ا يدخل حليلته ومن كان يؤمن بالله الآخر فلا يجلس ب على خ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إ ل ا من هذا الوجه قال محمد بن إ س م ا ع ي ل ليث بن أ ب ي سليم صدوق وربما يهم في الشيء قال محمد بن إ س م ا ع ي ل وقال أ ح م د بن حنبل ليث لا يفرح بحديثه كان ليث يرفع أ ش ي ا ء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد الحمامات عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة وكان قد أدرك ثم بن عن بن عن وكان النبي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الله الأعرج الله عائشة الله الرجال للرجال في الميازر قال سلمة وسلم وسلم أبي أبو عيسى صلى عليه صلى عليه عذرة رخص في هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث حماد بن سلمه و إ س ن ا د ه ليس بذاك القائم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو د ابو و د أ ن أ ن عن ن ا شعبة م ص ر قال سمعت سالم ا ل سمعت بن أبي ج داود يحدث عن أبي عن ل ل الهذلي أن نساء من أهل م من حمص ي ح نساء أن أ من الشام أهل خ ل على عائشة فقالت ن ا عائشة أنتن يدخلن نساءكن التي الحمامات سمعت رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم ي قال و ل م من امرأة أسيابها زوجها غير تضع بيت في إ ابو هتكت الستر ي ن ه ا ب ربها قال أبو ي ن قال عيسى هذا حديث حسن حدثنا سلمه بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد واللفظ للحسن بن علي بن بن حميد للحسن قالوا حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة أ ن ه سمع ابن عباس يقول سمعت أ ب ا ط ل ح ة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ا ل م ل ا ئ ك ة بيتا فيه كلب ولا ص و ر ة تماثيل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا روح بن ع ب ا د ة حدثنا مالك بن أ ن س عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة أ ن رافع بن إ س ح ا ق أ خ ب ر ه قال دخلت أ ن ا وعبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة على أ ب ي سعيد الخدري نعوده فقال أ ب و سعيد أ خ ب ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أ و ص و ر ة شك إ س ح ا ق لا يدري أ ي ه م ا قال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سويد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق حدثنا مجاهد قال حدثنا أ ب و ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ت ا ن ي جبريل فقال إ ن ي كنت أ ت ي ت ك ا ل ب ا ر ح ة فلم يمنعني أ ن أ ك و ن دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إ ل ا أ ن ه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر ب ر أ س التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير ك ه ي ئ ة ا ل ش ج ر ة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين ن ي ط آ ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسن أ و الحسين تحت نضد له ف أ م ر به ف أ خ ر ج قال أ ب و عيسى هذا الباب عائشة حدثنا عباس البغدادي حديث حسن صحيح وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة حدثنا عباس بن محمد وفي وأبي عن بن حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا إ س ر ا ئ ي ل عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال مر رجل وعليه ثوبان أ ح م ر ا ن فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ومعنى هذا الحديث عند أ ه ل العلم أ ن ه م كرهوا لبسا معصفر و ر أ و ا أ ن ما صبغ ب ا ل ح م ر ة بالمدر أ و غير ذلك فلا ب أ س به إ ذ ا لم يكن معصفرا حدثنا قتيبة ح د ث ن ابو أ ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ه ب ي ر ة بن يريم قال قال علي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القسي وعن ا ل م ي ث ر ة وعن ا ل ج ع ة قال أ ب و ا ل أ ح و ص وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير قال هذا مهدي حدثنا بشار حدثنا الرحمن قالا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وعبد بن بن بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا ش ع ب ة عن ا ل أ ش ع ث بن سليم عن م ع ا و ي ة بن سويد بن مقر عن البراء بن عازب قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أ م ر ن ا باتباع ا ل ج ن ا ز ة و ع ي ا د ة المريض وتشميت العاطس و إ ج ا ب ة الداعي ونصر المظلوم القسم ورد السلام ونهانا إ ب ر ر ورد ا القسم السلام و عن سبع عن خاتم الذهب أ و ح ل ق ة الذهب و آ ن ي ة ا ل ف ض ة ولبس الحرير والديباج والاستبرق والقسي قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث حسن صحيح وأشعة ن سليم ه أ ش ع بن ب أ ي الشعثاء ا س م سليم ه الأسود بن حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أ ب ي حبيب بن أ ب ي ثابت عن ميمون بن أ ب ي شبيب عن س م ر ة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض ف إ ن ه ا أ ط ه ر و أ ط ي ب وكفنوا فيها موتاكم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وابن عمر حدثنا هناد حدثنا عبثر بن القاسم عن ا ل أ ش ع ث وهو ابن سوار عن أ ب ي إ س ح ا ق عن جابر بن س م ر ة قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ل ي ل ة إ ض ح ي ا ن فجعلت أ ن ظ ر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ل ى القمر وعليه ح ل ة حمراء ف إ ذ ا هو عندي أ ح س ن من القمر قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث حسن ي غ ر لا نعرفه إلا الأشعث نعرفه من حديث ر و ش ع ب ة و و ا ل ث ر ي عن أبي إ س ح ا البراء بن عازب قال ق عن بن قال رأيت ع ل ى رسول ل ل ا ه صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ل ة ح حدثنا بذلك محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا بن جعفر ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق بهذا وفي الحديث كلام أ ك ث ر من هذا قال س أ ل ت محمدا قلت له حديث أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء اصح أ و حديث جابر بن س م ر ة ف ر أ ى كلا الحديثين صحيحا وفي الباب عن البراء و أ ب ي جحيفه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبيد الله بن إ ي ا د بن لقيط عن أ ب ي ه عن ابي ر م ث ة قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أ خ ض ر ا ن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عبيد الله بن إ ي ا د و أ ب و ر م ز ة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه ر ف ا ع ة بن ي س ر ب ي حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة أ خ ب ر ن ي أ ب ي عن مصعب بن ش ي ب ة عن صفية بنت شيبة بنت ع ن ع ا ئ ش ة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غ د ا ت وعليه مرط من شعر أ س و د قال أ ب و عيسى هذا الله أنه حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتا حديث حسن صحيح حميد حدثته عبد عبد غريب مسلم بن بن بن أبو ص ف ي ة بنت ع ل ي ب ة و د ح ي ب ة بنت ع ل ي ب ة حدثناه عن ق ي ل ة بنت م خ ر م ة وكانتا ربيبتيها و ق ي ل ة ج د ة أ ب أم ي ه ا أ م أ م ه أ ن ه ا قالت قد م ن ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام و ر ح م ة الله وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أ س م ا ل مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب ن خ ل ة قال أبو عيسى حديث قيله لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الله بن حسان حدثنا خ ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد قال وحدثنا إ س ح ا ق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ش ع ب ة هذا الحديث عن إ س م ا ع ي ل بن ع ل ي ة عن عبد العزيز بن صهيب عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر حدثنا بذلك عبيد الله بن عبد الرحمن حدثنا آ د م عن ش ع ب ة قال أ ب و عيسى ومعنى ك ر ا ه ي ة التزعفر للرجال أ ن يتزعفر الرجل يعني أ ن يتطيب به عن ه عن الله عليه اذهب فاغسله حدثنا محمود حدثنا حفص يحدث داود ث بن غيلان عن عن بن بن عن بن أن النبي الطيالسي عطاء السائب قال أبا رجلا متخلقا قال سمعت عمر مرة وسلم م أبو شعبة أبصر غ يعلى صلى س ثم لا تعد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد اختلف بعضهم في هذا الاسناد عن عطاء بن السائب قال علي قال يحيى بن سعيد من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح وسماع ش ع ب ة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إ ل ا حديثين عن عطاء ا بن السائب عن ذاذان قال شعبه سمعتهما منه ب آ خ ر ة قال أ ب و عيسى يقال إ ن عطاء ا بن السائب كان في آ خ ر أ م ر ه قد ساء حفظه وفي الباب عن عمار و أ ب ي موسى و أ ن س و أ ب و حفص هو أ ب و حفص بن عمر حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إ س ح ا ق بن يوسف ا ل أ ز ر ق حدثنا عبد الملك بن أ ب ي سليمان حدثني مولى أ س م ا ء عن ابن عمر قال سمعت عمر يذكر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في ا ل آ خ ر ة وفي الباب عن علي و ح ذ ي ف ة و أ ن س وغير واحد وقد ذكرناه في كتاب اللباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن عمرو مولى أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر الصديق واسمه عبد الله ويكنى أ ب ا عمر وقد روى عنه عطاء بن أ ب ي رباح وعمرو بن دينار حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن أ ب ي مليكه عن المسور بن م خ ر م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أ ق ب ي ة ولم يعط م خ ر م ة شيئا فقال م خ ر م ة يا بني انطلق بنا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي فدعوته له فخرج النبي صلى الله صلى عليه وسلم وعليه قباء منها فقال خ ب أ ت لك هذا قال فنظر إ ل ي ه فقال رضي م خ ر م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن أ ب ي م ل ي ك ه اسمه عبد الله بن عبيد الله بن أ ب ي م ل ي ك ه حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام عن ق ت ا د ه عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يحب أ ن يرى أ ث ر نعمته على عبده وفي الباب عن أ ب ي ا ل أ ح و ص عن أ ب ي ه وعمران بن حسين وابن مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن حدثنا هند ا حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ا بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه ان النجاشي أ ه د ى إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أ س و د ي ن ساذجين فلبسهما ثم ت و ض أ ومسح عليهما قال ه ذ انما حديث ح س إ ن نعرفه من حديث دلهم وقد رواه محمد بن ر ب ي ع ة عن دلهم حدثنا هارون بن إ س ح ا ق الهمداني حدثنا ع ب د ة عن محمد بن إ س ح ا ق عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إ ن ه نور المسلم قال هذا حديث حسن قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن قال هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث ويكنى ابا م ع ا و ي ة حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار عن سفيان بن ع ي ي ن ة قال قال عبد الملك بن عمير إ ن ي لاحدث الحديث فما ادع منه حرفا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن داود بن أبي عبد الله أبو أبي كريب بن عبد ابن وكيع رسول المستشار عن أم سلمة قالت صلى ه ذ الشؤم حديث حديث غريب من حديث أم س م عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة عمر أبيهما وسلم حدثنا حدثنا عبد ابن سفيان عن عن ابني بن عن أن الزهري الله الله الله قال أبي عليه رسول صلى ل في ث ل ا ث ة في ا ل م ر أ ة والمسكن والدابه قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح وبعض أ ص ح ا ب الزهري لا يذكرون فيه عن ح م ز ة إ ن م ا يقولون عن سالم عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى مالك بن أ ن س هذا الحديث عن الزهري فقال عن سالم وحمزه بني عبد الله بن عمر عن أ ب ي ه م ا وهكذا روى لنا ابن أ ب ي عمر هذا الحديث عن سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن سالم وحمزه ة بني عبد الله بن عمر عن أ ب ي ه م ابيهما عن ن ا ل صلى ل ل ا عليه ل و س ح د ث ن س عن ي د ب عبد النبي ر ح م حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن الزهري سالم أ ه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولم يذكر فيه سعيد بن عبد بن الرحمن عن حمزة ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني حمزة أصح والحميدي ولم ورواية فيه علي يذكر سعيد سعيد رويا عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه وذكرا عن سفيان قال لم يروي لنا الزهري هذا الحديث إلا عن سالم عن ابن عمر وروا مالك هذا الحديث عن الزهري وقال سالم الله الباب سهل عمر وحمزة عمر أبيهما يروي ابني وروا وفي وعائشة وأنس عن عن ابن عن عن بن عن عن بن هذا هذا عبد سعد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن كان الشؤم في شيء ففي ا ل م ر أ ة و ا ل د ا ب ة والمسكن وقد روي عن حكيم بن معاويه ة قال سمعت النبي ا صلى ل ل سمعت عليه وسلم ي قال و ل ل شؤم وقد يكون ا ي في الدار والمرأة والفرس حدثنا بذلك علي م والمرأة ن حدثنا بن والفرس الدار بذلك حجر حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم معاوية حكيم م عياش جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن عن ع يحيى بن بن بن بن هنال حكيم ب م ع و ي ة عن ا ن حدثنا هناد ب بهذا ي عليه صلى الله وسلم قال حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش قال وحدثني ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كنتم ث ل ا ث ة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما وقال سفيان في حديثه يحزنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي ق قال د دون واحد روي وسلم النبي عليه عن أنه يتناجى اثنان الله لا صلى إ ن ذلك ؤ ذ الباب م م المؤمن ؤ ن والله وجل وفي ا ل يكره عز أذى عن ابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن أ ب ي ج ح ي ف ة قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ي ض قد شاب وكان الحسن بن علي يشبهه و أ م ر لنا ب ث ل ا ث ة عشر قلوصا فذهبنا نقبضها ف أ ت ا ن ا موته فلم يعطونا شيئا فلما قام أ ب و بكر قال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ع د ة فليجي فقمت إ ل ي ه ف أ خ ب ر ت ه ف أ م ر لنا بها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روى مروان بن م ع ا و ي ة هذا الحديث ب إ س ن ا د له عن أ ب ي ج ح ي ف ة نحو هذا وقد روى غير واحد عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن أ ب ي ج ح ي ف ة قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه ولم يزيدوا على هذا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد حدثنا أ ب و ج ح ي ف ة قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه قال أ ب و عيسى وهكذا روى غير واحد عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد نحو هذا و أ ب و ج ح ي ف ة اسمه وهب السوائي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا يحيى سعيد سعيد سعيد بن سفيان بن عيين عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن عن النبي إبراهيم الجوهري المسيب قال ما سمعت النبي صلى الله عليه علي سمعت وسلم صلى جمع سعد أبويه لأحد غير سعد بن أبي وقاص. حدثنا الحسن بن و غير قال حدثنا ا ح الصباح حدثنا س سفيان ن بن البزار علي ن ابن جدعان ويحيى بن سعيد سمعا سعيد بن سمعا ا سعيد سعيد ويحيى م س ب يقول قال علي قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب ا ه و أ م ه ل أ ح د إ ل ا لسعد بن أ ب ي وقاص قال له يوم أ ح د ارم فداك أ ب ي و أ م ي وقال له ارم أ ي ه ا الغلام الحزور وفي الباب عن الزبير وجابر قال أ ب و عيسى هذا وجه هذا واحد الحديث المسيب حديث حسن صحيح يحيى وقد روي من غير وجه عن علي وقد سعيد سعيد روي غير علي غير من عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن عن بن روى عن سعد بن أ ب ي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب و ي ه يوم أ ح د قال ارم فداك أبي وأمي ح د ث ن ابي ذ ل ك ق ب بن ة حدثنا سعد الليث وامي ع ب د ل ع ز ز ي بن ح م د عن ح ي ي ى بن س ع د ع ن سعيد ا ل قال م س سعد ي أبي ب بن عن وقاص جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب و ي ه يوم أ ح د وهذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا أ ب و ع و ا ن ة حدثنا أ ب و عثمان شيخ له عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني وفي الباب عن ا ل م غ ي ر ة وعمر بن أ ب ي سلمه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي الوجه وأبو وهو ويقال وهو وقد روا يونس بن عبيد وغير واحد ثقة الجعد دينار عبيد غير بصري شيخ من عثمان عثمان من الأئمة عن أنس بن بن عنه بن هذا هذا حدثنا عبيد الله بن سعد بن إ ب ر ا ه ي م بن سعد بن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمي ع ق و ب بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا شريك عن محمد بن إ س ح ا ق عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ت س م ي ة المولود يوم سابعه ووضع ا ل أ ذ ى عنه والعق قال أبو عيسى ه ذ احب د ي ي ث حسن غ ر ح د ث ن الاسماء عبد ا ر ح م ن بن ل أ و أبو د ع ر ل البصري حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح المكي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ل و ر معمر عمر ا حدثنا عثمان نافع ابن ا ا ق بن بن عبد بن أحب عن عن عن عن عن م س أ إ ل ى الله عز وجل عبد الله وعبد الله الرحمن قال أبو عيسى ه ذ النبي حديث حسن غريب من هذا ا و ج ه ح د ث ا ع ق ة بن مكرم م ا ل ع ا ل ب صلى ر ي حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن عاصم ا أبو ل العمري قال قال النبي ل ه بن ابن عن نافع عن عمر عمر ص الله عليه وسلم إ ن أ ح ب ا ل أ س م ا ء إ ل ى الله عبد الله وعبد الرحمن هذا حديث غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر الخطاب حديث محمد أحمد غريب أبي عمر بن أبو بن من عن عن عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه ي ن أ ن يسمى رافع و ب ر ك ة ويسار قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب هكذا رواه أ ب و أ ح م د عن سفيان عن أ ب ي الزبير عن جابر عن عمر ورواه غيره عن سفيان عن أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب و أ ح م د ثقه ة حافظ ا و ل م ش و ر عند الناس هذا ا ل ح د ي ث عن ج ا ب النبي ر عن عليه الله صلى وسلم وليس ف ي ه عن عمر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود عن ش ع ب ة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن ع م ي ل ة الفزاري عن س م ر ة بن جندب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح ولا أ ف ل ح ولا يسار ولا نجيح يقال أ س م ه فيقال لا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا سفيان عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك وأخنعوا عند سفيان شاهان اسم الله القيامة قال تسمى يوم بملك رجل شاه وأخنع يعني و أ ق ب حدثنا هذا ح ي ح س صحيح ح د ن يحيى ع ق الدورقي و وأبو ب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر م م د بن بشار و غ ر واحد قالوا حدثنا ح ي ي بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم ع ا ص ي ة وقال أ ن ت ج م ي ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و إ ن م ا أ س ن د ه يحيى بن سعيد ا ل ق ط ا ن عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وفي ر و ا هذا الله بعضهم عبيد عن عن ن ع عمر أن و ف الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع و ع ا ئ ش ة والحكم بن سعد ومسلم و أ س ا م ة بن أ خ د ر ي وشريح بن هانئ عن أ ب ي ه و خ ي ث م ة بن عبد الرحمن عن أبيه ح د ث ن ابيه أ و بكر بن ب ر نافع ا ل ص حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن عمر علي ش عائشة ا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الإسم القبيح قال م وسلم بن أبيه أبو بكر عن عن أن عروة عليه يغير صلى وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروه عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن ع ا ئ ش ة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لي أ س م ا ء أ ن ا محمد وانا أ ن أحمد أ و الماحي الذي يمحو الله بي الكفر و أ ن ا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي و أ ن ا العاقب الذي ليس بعدي نبي وفي الباب عن ح ذ ي ف ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يجمع أ ح د بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أ ب ا القاسم وفي الباب عن جابر قال أ ب و عيسى هذا كره أهل الله عليه وكنيته العلم الرجل اسم النبي حديث حسن صحيح وقد يجمع بين وسلم أن صلى بعض وقد فعل ذلك بعضهم ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سمع رجلا في السوق ينادي يا أ ب ا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أ ع ن ك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن ه الحسن ر و ن عن حميد عن أنس عن حميد ا ن ب بهذا ي عليه وفي صلى الله عليه وسلم ل هذا ا د يدل ي كراهية يكنى ث ما أبا ا ا على ل أن ق م ح د ث ا الحسن بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سميتم بي فلا تكتنوا بي قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا حدثني محمد الحنفية سعيد الثوري بن بن القطان بن منذر عن بن عن بن أنه بشار طالب قال أبي فطر خليفة علي وهو يا رسول الله أ ر أ ي ت إ ن ولد لي بعدك أ س م ي ه محمدا و أ ك ن ي ه بكنيتك قال نعم قال فكانت ر خ ص ة لي هذا حديث صحيح حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أ ب ي غ ن ي ة حدثني أ ب ي عن عاصم عن زر عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن من الشعر ح ك م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه إ ن م ا رفعه أ ب و سعيد اشج عن ابن أ ب ي غ ن ي ة وروى غيره عن ابن أ ب ي غ ن ي ة هذا الحديث موقوفا وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أ ب ي بن كعب وابن عباس و ع ا ئ ش ة و ب ر ي د ة وكثير بن عبد الله عن أ ب ي ه عن جده حدثنا حدثنا حرب حكما حديث حسن صحيح عوانة عن بن عن عن ابن إن من سماك عباس قال قال الله الله الشعر قال هذا قتيبة عليه عيسى أبو أبو عكرمة رسول وسلم صلى حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر المعنى واحد قالا حدثنا ابن أ ب ي الزناد عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و قالت ي ن ا ف ح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أ و ي ن ا ف ح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى وعلي بن حجر قالا حدثنا ابن أ ب ي الزناد عن أ ب ي ه عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة والبراء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو منصور حديث ابن أبي حدثنا إسحاق الزناد عبد أبي سليمان ابن أخبرنا الرزاق أخبرنا جعفر بن بن جعفر حدثنا ثابت عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل م ك ة في ع م ر ة القضاء وعبد الله بن ر و ا ح ة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر ي ب ن ر و ا ح ة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أ س ر ع فيهم من نضح النبل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أ ي ض ا عن معمر عن الزهري عن أ ن س نحو هذا وروي في غير هذا الحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل م ك ة في ع م ر ة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا أ ص ح عند بعض أ ه ل الحديث ل أ ن عبد الله بن ر و ا ح ة قتل يوم مؤته و إ ن م ا كانت ع م ر ة القضاء بعد ذلك حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن المقدام بن شريح عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر بن ر و ا ح ة ويتمثل ويقول و ي أ ت ي ك ب ا ل أ خ ب ا ر من لم تزودي وفي الباب عن ابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن أخبرنا عن بن عن عن عن النبي الملك الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب علي عمير عليه أشعر سلمة صلى وسلم كلمة تكلمت شريك أبي أبي هريرة أ ل ا ك ل شيء م ابو خل الله ا قال ط ل أ ب عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن سماك عن جابر بن س م ر ة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر من مئة مرة ف ك ا ن يتناشدون أصحابه ا ل ش ع ر و ي ت ذ ابو ك ر أمر و وهو ن أشياء الجاهلية من ساكت ف م تبسم معهم ا قال ب أ عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه زهير عن سماك أ ي ض ا حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمتلئ جوف احدكم قيحا يريه خير من ان يمتلئ شعرا وفي الباب عن سعد وابن عمر وابي الدرداء قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار أ خ ب ر ن ا يحيى بن سعيد عن ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أ ب ي وقاص عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن يمتلئ جوف أ ح د ك م قيحا خير له من أ ن يمتلئ شعرا قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى الصنعاني حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أ ب ي ه عن عبد الله بن ع م ر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل ا ل ب ق ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن سعد حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إ ل ا من هذا الوجه وعبد محمود أبو عمر يضعف الجبار بن بن حدثنا حدثنا أحمد غيلان حدثنا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي وائل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا ب ا ل م و ع ظ ة في ا ل أ ي ا م م خ ا ف ة السامه علينا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني شقيق ا بن س ل م ة عن عبد الله بن مسعود نحوه حدثنا أ ب و هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح قال سئلت ع ا ئ ش ة و أ م س ل م ة أ ي العمل كان أ ح ب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه و إ ن قل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت كان أ ح ب العمل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه حدثنا بذلك هارون بن إسحاق حدثنا عبدة عن هشام بن أبيه الهمدني هارون هشام إسحاق حدثنا عروة عن عن عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ب م ع ن ى ه ذ ا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء بن أ ب ي رباح عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا ا ل آ ن ي ة و أ و ك ئ و ا ا ل أ س ق ي ه و أ ج ي ف و ا ا ل أ ب و ا ب و أ ط ف ئ و ا المصابيح ف إ ن ا ل ف و ي س ق ة ربما جرت ا ل ف ت ي ل ة ف أ ح ر ق ت أ ه ل البيت قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا الإبل وإذا وإذا فإنها سافرتم في الخصب فأعطوا حظها الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بنقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب عرستم في في طرق من و م أ و ى الهوام بالليل قال هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر و أ ن س حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بقيه بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدن ا عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط داران لهما أ ب و ا ب م ف ت ح ة على ا ل أ ب و ا ب ستور وداع يدعو على ر أ س الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إ ل ى دار السلام ويهدي من يشاء إ ل ى صراط مستقيم و ا ل أ ب و ا ب التي على كنفي ا الصراط حدود الله فلا يقع أ ح د في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب قال سمعت عبد الله بن عبد سمعت بن الله الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي ي قال و ل ق أ ب و إ س ح ا ق الفزري خذوا عن ب ق ي ة ما حدثكم عن الثقات ولا ت أ خ ذ و ا عن إ س م ا ع ي ل بن عياش ما حدثكم عن الثقات ولا غير الثقات حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أ ب ي هلال ان جابر بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إ ن ي ر أ ي ت في المنام ك أ ن جبريل عند ر أ س ي وميكائيل عند رجلي يقول أ ح د ه م ا لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أ ذ ن ك و ع ق ل عقل قلبك إ ن م ا مثلك ومثل أ م ت ك كمثل ملك اتخذ دارا ثم ب ن ا فيها بيتا ثم جعل فيها م ا ئ د ة ثم بعث رسولا يدعو الناس إ ل ى طعامه فمنهم من أ ج ا ب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار ا ل إ س ل ا م و ا ل ب ي ت ا ل ج ن ة وأنت ي ا محمد رسول فمن أ ج ا ب ك دخل ا ل إ س ل ا م ومن دخل ا ل إ س ل ا م دخل ا ل ج ن ة ومن دخل ا ل ج ن ة أ ك ل ما فيها وقد روي وجه وسلم أبو قال الحديث بإسناد حديث غير مرسل النبي عليه عيسى هذا الله هذا هذا صلى أصح من من عن سعد ي بن أ ب ي هلال لم الله يدرك عبد جابر بن عبد الله وفي الباب عن ابن مسعود حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي عن جعفر بن ميمون عن أ ب ي ت م ي م ة الهجيمي عن أ ب ي عثمان عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف ف أ خ ذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إ ل ى بطحاء م ك ة ف أ ج ل س ه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك ف إ ن ه سينتهي إ ل ي ك رجال فلا تكلمهم ف إ ن ه م لا يكلمونك قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أ ر ا د فبين ا ن ا جالس في خط إ ذ أ ت ا ن ي رجال ك أ ن ه م الزط أ ش ع ا ر ه م و أ ج س ا م ه م لا أ ر ى ع و ر ة ولا أ ر ى ق ش ر ة وينتهون إ ل ي لا يجاوزون الخط ثم يصدرون إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كان من آخر الليل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني و أ ن ا جالس فقال لقد أ ر ا ن ي منذ ا ل ل ي ل ة ثم دخل علي في خطي فتوسد ف خ ذ ي ف ر ق د وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا رقد نفخ ف ب ي ن أ ن ا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد ف خ ذ ي إ ذ أ ن ا برجال عليهم ثياب بيض الله أ ع ل م ما بهم من الجمال فانتهوا إ ل ي فجلس ط ا ئ ف ة منهم عند ر أ س رسول الله صلى الله عليه وسلم و ط ا ئ ف ة منهم عند رجليه ثم قالوا بينهم ما ر أ ي ن ا عبدا قط اوتي مثل ما اوتي هذا النبي إ ن عينيه تنامان وقلبه يقظان اضربوا له مثلا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل م أ د ب ة فدعا ل ن ا س إ ل ى طعامه وشرابه فمن أ ج ا ب ه أ ك ل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أ و قال عذبه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عند فقال سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هؤلاء قلت الله ورسوله أ ع ل م قال هم ا ل م ل ا ئ ك ة فتدري ما المثل الذي ضربوا قلت الله ورسوله أ ع ل م قال المثل الذي ضربوا الرحمن تبارك وتعالى بنى ا ل ج ن ة ودعا إ ل ي ه ا عباده فمن أ ج ا ب ه دخل ا ل ج ن ة ومن لم يجبه عاقبه أ و عذبه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو هو واسمه وأبو وسليمان بن عبد بن تميمة التيمي قد هذا الحديث عنه معتمر الهجيمي مجالد عثمان اسمه الرحمن مل طريف النهدي الحديث هذا عنه روا قد وهو سليمان بن طرخان ولم يكن ت ي م ي ة و إ ن م ا كان ينزل بني تميم فنسب إ ل ي ه م قال علي قال يحيى بن سعيد ما ر أ ي ت أ خ و ف لله تعالى من سليمان ا ل ت ي م ي حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم بن حيان بصري حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا مثلي ومثل ا ل أ ن ب ي ا ء قبلي كرجل بنى دارى ف أ ك م ل ه ا و أ ح س ن ه ا إ ل ا موضع ل ب ن ة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع لبنة وفي الباب عن أ ب ي بن كعب و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ه حدثه حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى الحارثة ح يزيد زيد د كثير ث بن بن أبان بن بن عن بن أن أن إسماعيل إسماعيل سلام أبا سلام موسى أبي الأشعرية أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله أ م ر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أ ن يعمل بها و ي أ م ر بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن يعملوا بها و إ ن ه كاد أ ن يبطئ بها فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل فإما بني أن أن الله كلمات بها يعملوا بها لتعمل تأمرهم أمرك وتأمر بخمس و إ م ا أ ن امرهم فقال يحيى أ خ ش ى إ ن سبقتني بها أ ن يخسف بي أ و أ ع ذ ب فجمع الناس في بيت المقدس ف ا م ت ل أ المسجد وتعدوا على الشرف فقال إ ن الله أ م ر ن ي بخمس كلمات أ ن أ ع م ل بهن وامركم أ ن تعملوا بهن أولهن أن ت ع ب د وان الله ولا تشركوا به شيئا به إ مثل من أ ش ر ك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أ و ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل و أ د إ ل ي فكان يعمل ويؤدي إ ل ى غير سيده ف أ ي ك م يرضى أ ن يكون عبده كذلك وان الله امركم بالصلاه فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وامركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل في عصابه معه صره فيها مسك فكلهم يعجب او يعجبه ريحها وان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وامركم بالصدقه فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فاوثقوا يده إ ل ى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال انا افديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وامركم أ ن تذكروا الله ف إ ن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أ ث ر ه سراع حتى إ ذ ا أ ت ى على ح س ن حصين ف أ ح ر ز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إ ل ا بذكر الله قال النبي صلى الله وأنا الله صلى عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بخمس آمركم السمع و ا ل ط ا ع ة والجهاد و ا ل ه ج ر ة و ا ل ج م ا ع ة ف إ ن ه من فارق ا ل ج م ا ع ة قيد شبر فقد خلع ر ب ق ة ا ل إ س ل ا م من عنقه إ ل ا أ ن يراجع ومن ادعى د ع و ة ا ل ج ا ه ل ي ة ف إ ن ه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله و إ ن صلى وصام قال و إ ن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله هذا له وله هذا قال محمد بن إسماعيل الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حديث حسن صحيح محمد صحبة محمد غريب غير بن بن أبو ح د ث ن ا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن بن بن عن أبي سلام عن يزيد يحيى كثير زيد س ل ابو م عن أ ي الأشعري النبي عليه سلام الحارف صلى الله عن عن س ل م م نحوه ب عيسى ن ا قال ه أبو ع هذا حديث حسن صحيح غريب و أ ب و سلام الحبشي اسمه م ن ط و ر وقد رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أ ب ي كثير حدثنا قتيبة ح د ث ن ابو أ ع و ا ن ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن كمثل ا ل أ ت ر ج ه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ كمثل الثمر الذي لا القرآن لا لها يقرأ ريح وطعمها حلو. ومثل ط ع ه ا حلو و م المنافق الذي يقرا أ ل كمثل ق ر آ ن القران ر ريحها طيب وطعمها مر ي طيب ح ا وطعمها ا ا ن ن ة ومثل م ل ف الذي لا ي ق أ ل ق ر آ كمثل ا ل ح ن ظ ل ة ريحها مر وطعمها مر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ش ع ب ة عن ق ت ا د ة أ ي ض ا حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ومثل المنافق مثل ا ل ش ج ر ة ا ل أ ر ز لا تهتز حتى تستحصد هذا حديث حسن صحيح حدثنا إسحاق بن موسى معنى حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن من الشجر ش ج ر ة لا يسقط ورقها وهو مثل المؤمن حدثوني ما هي قال عبد الله فوقع الناس في شجر البواد ي ووقع في نفسي أ ن ه ا النخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي ا ل ن خ ل ة فاستحييت أ ن أ ق و ل قال عبد الله فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي فقال لان تكون قلتها احب إ ل ي من ان يكون لي كذا وكذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ر أ ي ت م لو أ ن نهرا بباب أ ح د ك م يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي الباب عن جابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهادي نحوه حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ث ن ا ح بن يحيى ا ل أ ب ح عن ثابت البناني عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أ م ت ي مثل المطر لا يدرى أ و ل ه خير أ م آ خ ر ه قال وفي الباب عن عمار ر عمر وعبد وابن ع بن الله م وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال وروي عن عبد الرحمن بن مهدي أ ن ه كان يثبت حماد بن يحيى ا ل أ ب ح وكان يقول هو من شيوخنا حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا بشير بن المهاجر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذه وما هذه ورمى بحصاتين قالوا الله ورسوله أ ع ل م قال هذاك ا ل أ م ل وهذاك ا ل أ ج ل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا مالك و س ى ح د ث ن معا م حدثنا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا أ ج ل ك م فيما خلا من ا ل أ م م كما بين ص ل ا ة العصر إ ل ى مغارب الشمس و إ ن م ا مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال كرجل من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط فعملت النصارى على قيراط قيراط ثم أ ن ت م تعملون من ص ل ا ة العصر إ ل ى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أ ك ث ر عملا و أ ق ل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال ف إ ن ه فضلي أ ؤ ت ي ه من اشاء حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا الناس كابل م ئ ة لا يجد الرجل فيها ر ا ح ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري بهذا الاسناد نحوه وقال لا تجد فيها ر ا ح ل ة أ و قال لا تجد فيها إ ل ا ر ا ح ل ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ا ل م غ ي ر ة بن عبد الرحمن عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن م ا مثلي ومثل أ م ت ي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الذباب والفراش يقعن فيها و أ ن ا آ خ ذ بحجزكم و أ ن ت م تقحمون فيها قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه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 وصلى ابي فخفف ثم انصرف إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أ ب ي أ ن تجيبني إ ذ دعوتك فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة قال أ ف ل م تجد فيما أ و ح ي إ ل ي أ ن استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم قال بلى ولا أ ع و د إ ن شاء الله قال تحب أ ن أ ع ل م ك س و ر ة لم ينزل في ا ل ت و ر ا ة ولا في ا ل إ ن ج ي ل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قال نعم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ت ق ر أ في ا ل ص ل ا ة قال ف ق ر أ أ م ا ل ق ر آ ن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أ ن ز ل ت في ا ل ت و ر ا ة ولا في ا ل إ ن ج ي ل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها و إ ن ه ا سبع من المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ ع ط ي ت ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أ ن س وفيه عن أ ب ي سعيد بن المعلى حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا أ ب و أ س ا م ة حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أ ب ي أ ح م د عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد ف ا س ت ق ر أ ه م ف ا فاستقرأ س ت ق ر أ كل رجل منهم ما معه من ا ل ق ر آ ن ف أ ت ى على رجل منهم من أ ح د ث ه م سنا فقال ما معك يا فلان قال معي كذا وكذا و س و ر ة ا ل ب ق ر ة قال أ م ع ك س و ر ة ا ل ب ق ر ة فقال نعم قال فاذهب ف أ ن ت أ م ي ر ه م فقال رجل من أ ش ر ا ف ه م والله يا رسول الله ما منعني أ ن أ ت ع ل م س و ر ة ا ل ب ق ر ة إ ل ا خشيه الا أ ق و م بها فقال رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ا ل ق ر آ ن فاقرؤوه و أ ق ر ؤ و ه ف إ ن مثل ا ل ق ر آ ن لمن تعلمه ف ق ر أ ه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أ ب ي أ ح م د عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن أ ب ي هريره ة قتيبة حدثنا الليث عن ف ذ ك ر حدثنا قتيبة عن الليث حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر و إ ن البيت الذي ت ق ر أ فيه ا ل ب ق ر ة لا يدخله الشيطان قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حسين الجعفي عن ز ا ئ د ة عن حكيم بن جبير عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام و إ ن سنام ا ل ق ر آ ن س و ر ة ا ل ب ق ر ة وفيها آ ي ة هي س ي د ة آ ي القران هي آية الكرسي قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم ش ع ب ة في حكيم بن جبير وضعفه حدثنا يحيى حدثنا الرحمن المدني فديك عبد بن ابن عن بن عن بن المغيرة المخزومي المليكي زرارة أبي أبي أبو بكر مصعب سلمة عن أ ب ي سلمة عن أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ر أ حاميم المؤمن إ ل ى إ ل ي ه المصير و آ ي ة الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن ق ر أ ه م ا حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أ ه ل العلم في عبد الرحمن بن أ ب ي بكر بن أ ب ي م ل ي ك ة الملايكي من قبل حفظه و ز ر ا ر ة بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أ ب ي مصعب المدني ي سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب حدثنا محمد حدثنا أحمد حدثنا الرحمن عبد بن عن ابن عن عن بن عن ن بشار ا ا أبو ر أ ل ص أ ن ه كانت له س ه و ة فيها تمر فكانت تجيء الغول ف ت أ خ ذ منه قال فشكا ذلك إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذهب ف إ ذ ا ر أ ي ت ه ا فقل بسم الله أ ج ي ب ي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ف أ خ ذ ه ا فحلفت أ ن لا تعود فأرسلها فجاء إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أ س ي ر ك قال حلفت أ ن لا تعود فقال كذبت وهي م ع ا و د ة للكذب قال ف أ خ ذ ه ا م ر ة أ خ ر ى فحلفت أ ن لا تعود ف أ ر س ل ه ا فجاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أ س ي ر ك قال حلفت أ ن لا تعود فقال كذبت وهي م ع ا و د ة للكذب ف أ خ ذ ه ا فقال ما أ ن ا بتاركك حتى أ ذ ه ب بك إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إ ن ي ذ ا ك ر ة لك شيئا آ ي ة الكرسي ا ق ر أ ه ا في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره قال فجاء إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أ س ي ر ك قال ف أ خ ب ر ه بما قالت قال صدقت وهي كذوب قال هذا إبراهيمة الباب حدثنا حدثنا الحميد المعتمر حديث حسن أحمد عبد غريب وفي الباب عن أبي بن كعب حدثنا أحمد بن منيع حدثنا جرير عن بن بن بن عن منصور بن المعتمر عن كعب عن عبد الرحمن بن يزيد عن أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ر أ ا ل آ ي ت ي ن من آ خ ر س و ر ة ا ل ب ق ر ة في ل ي ل ة كفتاه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار ح د ث ن ان عبد ا ل ر ح م بن ن مهدي د ح ث الله حماد بن س م ة عن أشعة عبد بن ا ر الجرمي الجرمي بشير ح م النعمان ن عن عن عن بن عن النبي قلابة الأشعة ا صلى ل ل أبي أبي عليه وسلم قال إن الله إن كتب كتابا قبل أ ن يخلق السماوات و ا ل أ ر ض ب أ ل ف ي عام أنزل منه آيتين ل ختم بهما ب ا سورة قال ر ة و ل يقرآن في دار ث ابو ث ليال ي ف ق ر ه ا شيطان قال أ ب عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل أ خ ب ر ن ا هشام بن إ س م ا ع ي ل أ ب و عبد الملك العطار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أ ن ه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ي أ ت ي ا ل ق ر آ ن و أ ه ل ه الذين يعملون به في الدنيا تقدمه س و ر ة ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران قال نواس وضرب لهما ر س و ل ا ل ل ه صلى الله عليه وسلم ثلاثة امثال ل ل عليه ل ه و س ل ث ث ة أ م ا ما نسيتهن بعد قال ت أ ت ي ا ن ك أ ن ه م ا غيابتان وبينهما شرف أ و ك أ ن ه م ا غمامتان سوداوان أ و ك أ ن ه م ا ظ ل ة من طير صواف تجادلان عن صاحبهما وفي الباب عن ب ر ي د ة و أ ب ي أ م ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ومعنى ثواب وما الثواب العلم العلم من عند بعض أنه أنه القرآن هذا أهل قراءته أهل هذا يشبه هذا كذا الحديث الحديث الأحاديث أنه يجيء قراءة يجيء يجيء فسر وفي حديث ن و ا س عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم و أ ه ل ه الذين يعملون به في الدنيا ففي سفيان يجيء إسماعيل الحميدي عيينة هذا أنه دلالة ثواب العمل حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا محمد بن بن في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال ما خلق الله من سماء ولا أ ر ض أ ع ظ م من آ ي ة الكرسي قال سفيان ل أ ن آ ي ة الكرسي هو كلام الله وكلام والأرض محمود أبو داود الله خلق الله السماء غيلان حدثنا حدثنا أعظم من من بن أ ن ب ا ن ا شعبه عن ابي إ س ح ا ق قال سمعت البراء يقول بينما رجل يقرا سوره الكهف إ ذ راى دابته تركض فنظر فاذا مثل الغمامه او السحابه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك ا ل س ك ي ن ة نزلت مع ا ل ق ر آ ن أ و نزلت على ا ل ق ر آ ن وفي الباب عن أ س ي د بن حضير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن سالم بن أ ب ي الجعد عن معدان بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ب ي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ق ر أ ثلاث آ ي ا ت من أ و ل الكهف عصم من ف ت ن ة الدجال حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة بهذا الاسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة وسفيان بن وكيع قالا حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أ ب ي محمد عن مقاتل بن حيان عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن لكل شيء قلبا وقلب ا ل ق ر آ ن ياسين ومن ق ر أ ياسين كتب الله له بقراءتها ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن عشر مرات قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث حميد بن عبد الرحمن و ب ا ل ب ص ر ة لا يعرفون من حديث ق ت ا د ة إ ل ا من هذا الوجه وهارون أبو م حدثنا م شيخ مجهول ح د أ ب و موسى محمد بن المثنى ح د ث ن احمد أ بن سعيد الدارمي حدثنا ق ت ي ب ة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا وفي الباب عن أ ب ي بكر الصديق ولا واكيع قبل إسناده إسناده、ضعيف. حدثنا سفيان يصح ضعيف من بن、واكيع. حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أ ب ي خثعم عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ر أ حامي م الدخان في ل ي ل ة أ ص ب ح يستغفر له سبعون أ ل ف ملك قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وعمر بن أ ب ي خثعم يضعف قال محمد وهو منكر الحديث حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن هشام أ ب ي المخدام عن الحسن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ر أ حميم ا الدخان في ل ي ل ة ا ل ج م ع ة غفر له قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و ه ش ا م أ و المقدام يضعف ولم يسمع الحسن من أ ب ي ه ر ي ر ة هكذا قال أ ي و ب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أ ب ي ه عن أ ب ي الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو أنه لا يحسب قبر فاتى إ ذ فيه يقرأ إنسان سورة ب بيده ا الذي الملك ر ك ح ت خ ت م ه النبي فأتى ا صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إ ن ي ضربت خبائي على قبر و أ ن ا لا أ ح س ب أ ن ه قبر ف إ ذ ا فيه إ ن س ا ن ي ق ر أ س و ر ة تبارك الملك حتى ختمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ا ل م ا ن ع ة هي ا ل م ن ج ي ة تنجيه من عذاب القبر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة ح د ث ن ان محمد ب بشار بن شعبة ب حدثنا حدثنا قتادة ا جعفر محمد عن عن ع س جشمي أبي عن ه ر ي النبي ر ة عن ا صلى ل ل ه عليه ل و س من قال إ سورة من ا ل ق ر آ ن ثلاثون آ ي ة شفعت لرجل حتى غفر له وهي س و ر ة تبارك الذي بيده الملك هذا حديث حسن حدثنا هريم بن مسعر ترمذي حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى ي ق ر أ أ ل ف لا م ي م تنزيل وتبارك الذي بيده الملك قال أبو عيسى هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أ ب ي سليم مثل هذا ورواه م غ ي ر ة بن مسلم عن أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى زهير قال قلت ل أ ب ي الزبير سمعت من جابر فذكر هذا الحديث فقال أب الزبير إ ن م ا أ خ ب ر نيه صفوان أ و ابن صفوان و ك أ ن زهيرا أ ن ك ر أ ن يكون هذا الحديث عن أ ب ي الزبير عن جابر حدثنا هند ا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن ليث عن أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا هريم حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس قال تفضلان في على كل سورة في القرآن بسبعين سورة حدثنا س ن ة ح محمد بن موسى الحرشي البصري حدثنا الحسن بن سلم بن صالح ا ل ع ج ل ي حدثنا ثابت البناني عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ر أ إ ذ ا زلزلت عدلت له ل بنصف ا قال ر قرأ آ ن ومن قل ي أيها ا ك ابو ف ر و ن عدلت له ر القرآن ب ع م ن قرأ قل هو الله أحد الله هو عيسى د ل له بثلث القرآن قال ت أبو ع هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم وفي الباب عن ابن عباس حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا يمان بن ا ل م غ ي ر ة العنزي حدثنا عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا زلزلت تعدل نصف ا ل ق ر آ ن وقل هو الله أ ح د تعدل ثلث ل ا قال ر آ ن وقل ي أيها ا ك ابو ف ر ر و ن تعدل ع القرآن قال أ ب عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث يمان بن ا ل م غ ي ر ة حدثنا ع ق ب ة بن مكرم العمي البصري حدثني ابن أ ب ي فديك أ خ ب ر ن ا س ل م ة بن وردان عن أ ن س بن مالك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أ ص ح ا ب ه هل تزوجت يا فلان قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أ ت ز و ج به قال أ ل ي س معك ك ل هو الله أ ح د قال بلى قال ثلث ا ل ق ر آ ن قال أ ل ي س معك إ ذ ا جاء نصر الله والفتح قال بلى قال ربع ا ل ق ر آ ن قال أ ل ي س معك قل يا أ ي ه ا الكافرون قال بلى قال ربع ا ل ق ر آ ن قال أ ل ي س معك إ ذ ا زلزلت ا ل أ ر ض قال بلى قال ربع ا ل ق ر آ ن قال تزوج تزوج قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قتيبة قال حدثنا ز ا ئ د ة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن ا م ر أ ة وهي ا م ر أ أبي أ ة ي وروى ب و بعضهم عن ا م ر أ ة أ ب ي أ ي و ب عن أ ب ي أ ي و ب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ع ج ز أ ح د ك م أ ن ي ق ر أ في ل ي ل ة ثلث ا ل ق ر آ ن من ق ر أ الله الواحد الصمد فقد ق ر أ ثلث القران آ ن وفي ل الدرداء النعمان قال ب ب أبي وأبي بن وأبي وابن وأبي أبو ا وقتادة عن سعيد عمر مسعود عيسى وأنس هريرة حديث س هذا ح وقد ل الحديث على إسرائيل والفضيل ا أحدا هذا رواية زائدة وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض نعرف أحسن من بن روى و روى ش ع ب ة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبو كريب عن, عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي حنين مولا لال آ ل زيد بن خ ط ا ب أو مولى زيد بن الخطاب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ق ب ل ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا ي ق ر أ قل هو الله أ ح د الله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت قال ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث مالك بن أ ن س و أ ب و حنين هو عبيد بن حنين حدثنا محمد بن مرزوق البصري حدثنا حاتم ثابت بن بن ميمون أبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من البصري مالك الله قال مرزوق وسلم يوم مئتي مرة أبو قرأ سهل صلى عليه كل قل هو الله أ ح د محي عنه ذنوب خمسين س ن ة إ ل ا أ ن يكون عليه دين وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم مئة مرة إذا كان يوم القيامة أن كان أراد قرأ أحد فراشه الرب الله إذا يا عبدي يقول على على قل له هو ادخل على يمينك الجنة يمينك قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أ ن س وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أ ي ض ا عن ثابت حدثنا العباس الدوري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا حدثنا صالح الدوري خالد مخلد بن سليمان بن بلال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن العباس بلال قال قال رسول الله صلى الله سهيل رسول صلى عليه وسلم أبي أبيه أبي هريرة قل هو الله هو أ حدثنا تعدل ل ل ث ا ق ر آ ه ذ حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أ ب و حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا ف إ ن ي س أ ق ر أ عليكم ثلث ا ل ق ر آ ن قال فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم ف ق ر أ قل هو الله أ ح د ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ي س أ ق ر أ عليكم ثلث القران آ ن إني لأرى هذا خبرا جاءه م السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إ ن ي قلت س أ ق ر أ عليكم ثلث ا ل ق ر آ ن أ ل ا و إ ن ه ا تعدل ثلث ا ل ق ر آ ن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه و أ ب و حازم ا ل أ ش ج ع ي اسمه سلمان حدثنا محمد إسماعيل إسماعيل حدثنا بن بن أبي أويس حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أ ن س بن مالك قال كان رجل من ا ل أ ن ص ا ر ي أ م ه م في مسجد قباء فكان كلما افتتح س و ر ة ي ق ر أ لهم في ا ل ص ل ا ة ف ق ر أ بها افتتح بقل هو الله أ ح د حتى يفرغ منها ثم ي ق ر أ ب س و ر ة أ خ ر ى معها وكان يصنع ذلك في كل ر ك ع ة فكلمه أ ص ح ا ب ه فقالوا إ ن ك ت ق ر أ بهذه ا ل س و ر ة ثم لا ترى أ ن ه ا تجزيك حتى ت ق ر أ بسوره ة أخرى فإما أن تقرأ فإما ب اخرى وإما أن تدعها وتقرأ بسورة تدعها أن أ قال ما أنا بتاركها إن أن أأمكم بها فعلت أحببتم أأمكم كرهتم أن إن وإن تركتكم وكانوا يرونه أ ف ض ل ه م وكرهوا ان ي أ م ه م غيره فلما أ ت ا ه م النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر و ه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما ي أ م ر به أ ص ح ا ب ك وما يحملك أ ن ت ق ر أ هذه ا ل س و ر ة في كل ر ك ع ة فقال يا رسول الله إ ن ي أ ح ب ه ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كالجنة حبها أدخل كالجنة. قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت عن عمر وروى مبارك بن ف ض ا ل ة عن ثابت عن أ ن س أ ن رجلا قال يا رسول الله إ ن ي أ ح ب هذه الصوره ة قل و الله、أحد. فقال إن حبك إياها أحد حبك إن يدخلك الجنة حدثنا بذلك أ ب و داود سليمان بن ا ل أ ش ع ث حدثنا أ ب و الوليد حدثنا مبارك بن ف ض ا ل ة بهذا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد أ خ ب ر ن ي قيس بن أ ب ي حازم عن ع ق ب ة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أ ن ز ل الله علي آ ي ا ت لم ير مثلهن قل أ ع و ذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق الى وقل الفلق إ آ خ ر ا ل س و ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن علي بن رباح عن ع ق ب ة بن عامر قال أ م ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ق ر أ بالمعوذتين في دبر كل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا وهشام هشام حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة حديث حسن محمود سعد غريب بن عن عن بن عن بن أبو شعبة أوفى عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وهو ماهر به مع ا ل س ف ر ة الكرام ا ل ب ر ر ة والذي ي ق ر أ ه قال هشام وهو شديد عليه قال شعبه وهو عليه شاق فله أ ج ر ا ن قال هذا حدثنا حديث حسن صحيح حجر علي بن حجر أ خ ب ر ن ا حفص بن سليمان عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ض م ر ة عن علي بن أ ب ي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ر أ ا ل ق ر آ ن واستظهره ف أ ح ل حلاله وحرم حرامه أ د خ ل ه الله به ا ل ج ن ة وشفعه في ع ش ر ة من أ ه ل بيته كلهم وجبت له النار قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وليس إ س ن ا د ه بصحيح وحفظ بن سليمان يضعف في الحديث حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي ق ا ل سمعت ح م ز ة الزيات عن أ ب ي المختار الطائي عن ابن أ خ ي الحارث ا ل أ ع و ر عن الحارث قال مررت في المسجد ف إ ذ ا الناس يخوضون في ا ل أ ح ا د ي ث فدخلت على علي فقلت يا أ م ي ر المؤمنين أ ل ا ترى أ ن الناس قد خاضوا في ا ل أ ح ا د ي ث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أ م ا إ ن ي قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ل ا إ ن ه ا ستكون ف ت ن ة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه ن ب أ ما كان قبلكم وخير ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أ ض ل ه الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به ا ل أ ه و ا ء ولا تلتبس به ا ل أ ل س ن ة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على ك ث ر ة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته ي الجن إ ذ ا سمعته حتى قالوا إ ن ا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد من قال به صدق ومن عمل به أ ج ر ومن حكم به عدل ومن دعا إ ل ي ه هدى إ ل ى صراط مستقيم خذها إ ل ي ك يا أ ع و ر قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و إ س ن ا د ه مجهول وفي الحارث مقال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ ن ب ا ن ا ش ع ب ة أ خ ب ر ن ي ع ل ق م ة بن مرثد قال سمعت سعد بن ع ب ي د ة يحدث عن أ ب ي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه قال أ ب و عبد الرحمن فذاك الذي أ ق ع د ن ي مقعدي هذا وعلم ا ل ق ر آ ن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج بن يوسف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن ع ل ق م ة بن مرسد عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال خيركم أ و أ ف ض ل ك م من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه هذا حديث حسن صحيح هكذا روى عبد الرحمن بن مهدي وغير واحد عن سفيان الثوري عن ع ل ق م ة بن مرثد عن أ ب ي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وسفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيده وقد روى و القطان سعيد الحديث يحيى سفيان بن ب عن ع هذا ش عن ع ل ق م ة بن مرثد عن سعد بن عبيده عن أ ب ي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا يحيى محمد يحيى سعيد سعيد بن بن عن سفيان وشعبة قال محمد بن بشار وهكذا ذكره يحيى بن سعيد عن سفيان بشار قال بشار وهكذا بذلك وشعبة وشعبة ذكره مرة غير عن ع ل ق م ة بن مرثد عن سعد بن ع ب ي د ة ع ن أ ب ي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد محمد وأصحاب أصح الحديث سعد عبيدة وقد زاد إسناد بن بشار بن بن بشار أبو شعبة سفيان لا يذكرون فيه عن سفيان عن لا قال قال هذا وهو عيسى فيه في سعد بن عبيدة وكأن حديث سفيان عبيدة حديث بن وكأن أصح قال علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد ما أ ح د يعدل عندي ش ع ب ة و إ ذ ا خالفه سفيان أ خ ذ ت بقول سفيان قال أ ب و عيسى سمعت أ ب ا عمار يذكر عن وكيع قال قال ش ع ب ة سفيان أ ح ف ظ مني وما حدثني سفيان عن أ ح د بشيء ف س أ ل ت ه إ ل ا وجدته كما حدثني وفي الباب عن علي وسعد حدثنا قتيبه ة حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عبد زياد عبد سعد بن عن بن عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال ا علي أبي رسول ل ل صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه وهذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا من حديث عبد الرحمن بن إ س ح اسحاق ق حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن بن عن بن بشار م أبو بكر أيوب و ى قال سمعت م م د بن كعب ل ر ا قال ض ي سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ر أ حرفا من كتاب الله فله به ح س ن ة والحسنه بعشر أ م ث ا ل ه ا لا أ ق و ل أ ل ف لا م ي م حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود ورواه أ ب و ا ل أ ح و ص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه سمعت ق ت ي ب ة يقول بلغني أن محمد بن كعب القراضية أن محمد ولد في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد بن كعب يكنى ابا ح م ز ة حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و النضر حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أ ب ي سليم عن زيد بن أ ر ط ا ة عن أ ب ي ا م ا م ة قال قال النبي صلى الله صلى عليه وسلم ما اذن الله لعبد في شيء أ ف ض ل من ركعتين يصليهما و إ ن البر ليذر على ر أ س العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إ ل ى الله بمثل ما خرج منه قال أ ب و النضر يعني ا ل ق ر آ ن قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آ خ ر أمره وقد روي ه وقد ذ امره الحديث أرطات النبي الله صلى عليه ل زيد بن عن جبير بن نفير عن عن عن بن بن و س م س إسحاق ل بذلك الرحمن حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن منصور بن م د ي عن م ع ا و ي ة عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أ ر ط ا ة عن جبير بن نفير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ك م لن ترجعوا إ ل ى الله ب أ ف ض ل مما خرج منه يعني القرآن حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا جرير عن قابوس بن أ ب ي ظبيان عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الذي ليس في جوفه شيء من ا ل ق ر آ ن كالبيت الخرب قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود حدثنا الحفري داود النجود عبد بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن عاصم الله عمر أبو وأبو أب زر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب ا ل ق ر آ ن ا ق ر أ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ة ت ق ر أ بها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا بن دار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم بهذا الاسناد ن حدثنا و ح نصر بن علي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث اخبرنا ش ع ب ة عن عاصم عن ابي صالح عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء ا ل ق ر آ ن يوم ا ل ق ي ا م ة فيقول يا رب حله فيلبس تاج ا ل ك ر ا م ة ثم يقول يا رب زده فيلبس ح ل ة ا ل ك ر ا م ة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له ا ق ر أ ورقه وتزاد بكل آ ي ة ح س ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بن بشار جعفر حدثنا ش ع ب ة عن عاصم بن ب ه د ل ة عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة نحوه ولم يرفعه قال أبو و عيسى ذ ا أصح من حديث من عبد ا ل ص م د د عن شعبة ن ح ث ابو ع د ا ل ه ا الحكم الوراق البغدادي حدثنا ب بن ع ب د ا ل م ج ي د عبد بن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن عن عن ن العزيز جريج أ س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أ ج و ر أ م ت ي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أ م ت ي فلم أ ر ذنبا أ ع ظ م من س و ر ة من ا ل ق ر آ ن أ و آ ي ة أ و ت ي ه ا رجل ثم نسيها قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه قال وذاكرت به محمد بن إ س م ا ع ي ل فلم يعرفه واستغربه قال محمد ولا أ ع ر ف للمطلب بن عبد الله سماعا من أ ح د من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا قوله حدثني من شهد خ ط ب ة النبي صلى الله عليه وسلم قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماعا من أ ح د من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله وأنكر علي بن المديني أن يكون سمع عن الأعمش عن غيثمة عن الحسن عن عمران بن المطلب بن أبو بن المديني حدثنا محمود حدثنا أحمد حدثنا الله غيلان سفيان الحسن وأنكر يكون أن أنس من حسين غيثمة أ ن ه مر على قاص ي ق ر أ ثم س أ ل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف ل ي س أ ل الله به ف إ ن ه سيجيء أ ق و ا م يقرؤون ا ل ق ر آ ن ي س أ ل و ن به الناس وقال محمود وهذا خ ي ث م ة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمه بن عبد الرحمن و خ ي ث م ة هذا شيخ بصري يكنى أ ب ا نصر قد روى عن أ ن س بن مالك أ ح ا د ي ث وقد روى جابر الجعفي عن خ ي ث م ة هذا أ ي ض ا أ ح ا د ي ث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ليس إ س ن ا د ه بذاك حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل الواسطي حدثنا وكيع حدثنا أ ب و ف ر و ة يزيد بن سنان عن أ ب ي المبارك عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آ م ن ب ا ل ق ر آ ن من استحل م ح ا ر م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس إ س ن ا د ه بالقوي وقد خلف وكيع في روايته وقال محمد أ ب و ف ر و ة يزيد بن سنان الرهاوي ليس بحديثه ب أ س إ ل ا ر و ا ي ة ابنه محمد عنه ف إ ن ه يروي عنه مناكير قال أ ب و عيسى وقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أ ب ي ه هذا الحديث فزاد في هذا الاسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف وأبو مجهول على المبارك رجل ل يتابع حدثنا يزيد ضعيف بن محمد ح سمعت ن بن حدثنا عرفة إ س ا ي عياش بحير كثير الحضرمي ل خالد قال بن بن بن بن عقبة بن عن عن معدان عن عن سعد عامر ع مرة س م رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر ب ا ل ق ر آ ن كالجاهر بالصدقه والمسر ب ا ل ق ر آ ن كالمسر بالصدقه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث أ ن الذي يسر ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ ف ض ل من الذي يجهر ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ل أ ن ص د ق ة السر أ ف ض ل عند أ ه ل العلم من ص د ق ة العلانية و إ ن م ا معنى هذا عند أ ه ل العلم لكي ي أ م ن الرجل من العجب ل أ ن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ما يخاف عليه من علانيته ه الله الله عليه حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا حماد عبد زيد بن بن عن كان النبي ينام لبابة قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ا صلى وسلم على أبي ش ف ر حتى ي ق ر أ بني إ س ر ا ئ ي ل والزمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و أ ب و ل ب ا ب ة شيخ بصري قد روى عنه حماد بن زيد غير حديث ويقال اسمه مروان أ خ ب ر ن ي بذلك محمد بن إ س م ا ع ي ل في كتاب التاريخ حدثنا علي بن حجر بن علي أ خ ب ر ن ا ب ق ي ة ابن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن ا عن عبد الله بن أ ب ي بلال عن عرباض بن ساريه ة أ ن حدث المسبحات يرقد أن يقرأ أن ألف أبو النبي كان إن فيهن من الله قال صلى عليه وسلم قبل ويقول آية خير من ألف آية قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا ي ح س غريب ح د ث ن محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري حدثنا خالد بن طهمان أ ب و العلاء الخفاف حدثني نافع بن أ ب ي نافع عن م ع ق ل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و ق ر أ ثلاث آ ي ا ت من آ خ ر س و ر ة الحشر وكل الله به سبعين أ ل ف ملك يصلون عليه حتى يمسي و إ ن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك ا ل م ن ز ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا نعرفه من حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أ ب ي مليكه عن يعلى بن مملك أ ن ه س أ ل أ م سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ق ر ا ء ة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت ما لكم وصلاته كان لكم يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته ف إ ذ ا هي تنعت ق ر ا ء ة م ف س ر ة حرفا حرفا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ليث بن سعد عن ابن ابي م ل ا ي ك ة عن يعلى بن مملك عن ام سلمه وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن ابي ملايكه عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته وحديث معاوية هو اصح حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الليث قتيبة الليث ابي قيس هو رجل بصري ابن الله عن عن ابن رجل قال س أ ل ت ع ا ئ ش ة عن و ث ر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أ و ل ا ل ليل أ و من آ خ ر ه فقالت كل ذلك قد كان يصنع ربما أ و ت ر من أ و ل ا ل ليل وربما أ و ت ر من آ خ ر ه فقلت الحمد لله الذي جعل في ا ل أ م ر سعى فقلت ك ي ف كانت قراءته أ ك ا ن يسر ب ا ل ق ر ا ء ة أ م يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أ ث ر وربما جهر قال فقلت الحمد لله الذي جعل في ا ل أ م ر سعه قلت فكيف كان يصنع في ا ل ج ن ا ب ة أكان يغتسل قبل أن ينام يغتسل قبل أ و ينام قبل أ ن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل فربما اغتسل فنام وربما ت و ض أ فنام قلت الحمد لله الذي جعل في ا ل أ م ر سعه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير أ خ ب ر ن ا إ س ر ا ئ ي ل حدثنا عثمان بن ا ل م غ ي ر ة عن سالم بن أ ب ي الجعد عن جابر قال كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قال نفسه يحملني فإن منعوني أن صلى عليه وسلم رجل إلى أبلغ كلام ربي قال أبو يعرض عيسى قومه قد هذا شهاب الهمداني حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا شهاب بن عباد العبدي حدثنا محمد بن الحسن قال حديث صحيح محمد محمد يزيد سعيد غريب أبي قيس عطية أبي عمر بن بن بن بن بن عن عطية عن عن قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب عز وجل من شغله ا ل ق ر آ ن وذكري عن م س أ ل ت ي اعطيته أ ف ض ل ما أ ع ط ي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه قال هذا حديث حسن غريب حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا يحيى بن سعيد ا ل أ م و ي عن ابن جريج عن ابن أ ب ي مليكه عن أ م س ل م ة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان ي ق ر أ ه ا ملك يوم الدين قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وبه يقول أ ب و عبيد ويختاره هكذا روى يحيى بن سعيد ا ل أ م و ي وغيره عن ابن جريج عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن أ م س ل م ة وليس إ س ن ا د ه بمتصل ل أ ن ليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن يعلى بن مملك عن أ م س ل م ة وحديث الليث اصح وليس أصح حديث الليث في الليث وعثمان ك ملك بكر ا الدين حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا أيوب بن سويد الرملي ن بن بن يقرأ يوم أيوب سويد أبو محمد ن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس أن النبي يزيدا الزهري عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأراه و بكر الله ع صلى قال وعثمان كانوا يقراون ملك ا يوم الدين قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن أ ن س بن مالك إ ل ا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد بن ايوب ل ل ر م ق د روى ع ض أ ص ح ا بن الزهري هذا الحديث ع الزهري أن النبي صلى الله صلى عليه أن و سويد ل م أ ب بكر ا كانوا وعمر ق ر ؤ و يوم ن مالك ا ل ي ن وقد روى الرملي ز ا ق عن ع عن م ر ا ز ه ر عن سعيد بن المسيب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ا بكر وعمر كانوا يقرؤون مالك يوم الدين حدثنا أبو كريب حدثنا يزيد يزيد ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي المبارك الزهري مالك أبو أبي قرأ كريب وسلم علي عليه صلى الله عليه وسلم قرأ أ ن النفس بالنفس والعين بالعين حدثنا سويد حدثنا نحوه حديث حسن محمد الحديث سويد عبد يزيد الإسناد يزيد يزيد تفرد يزيد عن يونس بن بن يونس بن ابن عن يونس بن الله بهذا قال وهذا قال المبارك بهذا عيسى أبو وأبو وأخو علي غريب وهكذا ق ر أ أ ب و عبيد والعين بالعين اتباعا لهذا الحديث حدثنا أبو كريب حدثنا رجدين بن سعد عن عبد الرحمن حميد الرحمن بن رجدين سعد عبد زياد عبادة عبد بن عن بن بن أنعم عن عطبة بن حميد عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن النبي معاذ أبو قرأ كريب عطبة جبل ربك وسلم عليه تستطيع صلى الله عليه وسلم قرأ هل تستطيع ربك قال هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ر ج د ي ن وليس إ س ن ا د ه بالقوي و ر ج د ي ن بن سعد و ا ل إ ف ر ي ق ي يضاعفان في الحديث حدثنا الحسين بن محمد البصري حدثنا عبد الله بن حفص حدثنا حوشب عبد ثابت بن بن البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي البصري الله الله سلمة صلى عليه وسلم أم شهر كان ي قال ر أ ه إنه ع م غير ص ابو ل ح قال عيسى هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا وهو حديث ثابت البناني وروي هذا الحديث أ ي ض ا عن شهر بن حوشب عن أ س م ا ء بنت يزيد قال وسمعت عبد بن حميد يقول أ س م ا ء بنت يزيد هي أ م سلمه الانصاريه قال أبو عيسى ل ابو الحديثين عيسى سلمة الأنصارية وهي م ا عائشة بنت عن يزيد وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله هذا حدثنا حدثنا عليه وسلم نحو هذا. حدثنا يحيى بن موسى بن يحيى وحبان بن وكيع قالا حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أ م س ل م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ر أ هذه ا ل آ ي ة إ ن ه عمل غير صالح حدثنا حدثنا حدثنا إسحاق خالد العبدي بن نافع البصري حدثنا أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن البصري الجارية أبو أمية أبو أبي بكر شعبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أ ب ي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ق ر أ قد بلغت من لدني عذرا م ث ق ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و أ م ي ة بن خالد ث ق ة وابو ا ل ج ا ر ي ة العبدي شيخ مجهول لا ولا اسمه أدري يعرف من هو ولا يعرف اسمه. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا معلى بن منصور حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أ و س عن مصدع أ ب ي يحيى عن ابن عباس عن أ ب ي بن كعب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ في عين ح م ئ ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته ويروى أ ن ابن عباس وعمرو بن العاص اختلفا في ق ر ا ء ة هذه ا ل آ ي ة وارتفعا الى كعب ا ل أ ح ب ا ر في ذلك فلو كانت عنده ر و ا ي ة عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايته ولم ي حدثنا ت ج إلى كعب ح نصر بن علي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أ ب ي ه عن سليمان ا ل أ ع م ش عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ف أ ع ج ب ذلك المؤمنين فنزلت ألف ل ا ميم غلبت الروم إ ل ى قوله يفرح المؤمنون قال يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه و ي ق ر أ غلبت وغلبت يقول كانت غلبت ثم غلبت هكذا ق ر أ نصر بن علي غلبت حدثنا محمد بن حميد بن الرازي حدثنا محمد بن ميسر النحوي عن فضيل بن مرزوق عن ع ط ي ة العوفي عن ابن عمر أ ن ه ق ر أ على النبي صلى الله عليه وسلم خلقكم من ضعف فقال من ضعف حدثنا عبد بن حميد حدثنا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن ع ط ي ة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه الله الله الله عليه لا إلا من حديث فضيل بن مرزوق. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان إسحاق الأسود كان حديث حسن حديث محمود أحمد يزيد غريب فضيل أبي رسول وسلم من بن بن عن عن بن عن أن مرزوق يقرأ أبو عبد صلى فهل من مدكر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون ا ل أ ع و ر عن بدير بن م ي س ر ة عن عبد الله بن شقيق عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان و ج ن ة نعيم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث هارون ا ل أ ع و ر حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة قال قدمنا الشام ف أ ت ا ن ا أ ب و الدرداء فقال افيكم أ ح د ي ق ر أ على ق ر ا ء ة عبد الله قال ف أ ش ا ر و ا إ ل ي فقلت نعم أ ن ا قال كيف سمعت عبد الله ي ق ر أ هذه ا ل آ ي ة والليل إ ذ ا يغشى قال قلت سمعته ي ق ر أ ه ا والليل إ ذ ا يغشى والذكر و ا ل أ ن ث ى فقال أ ب و الدرداء و أ ن ا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ ه ا وهؤلاء يريدونني أ ن أ ق ر أ ه ا وما خلق فلا أ ت ا ب ع ه م قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و ه ك ذ ا قراءة عبد الله بن مسعود والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى حدثنا, عبد بن حميد حدثنا عبيد د بن ح م ح د ث ن الله عبيد ا بن موسى عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أ ق ر ا ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي أ ن ا الرزاق ذو القوه المتين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ز ر ع ة والفضل بن أ ب ي طالب وغير واحد قالوا حدثنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن ق ت ا د ة عن عمران بن ح س ي ن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ وترى الناس س ك ا ر ا وما هم ب س ك ا ر ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ولا نعرف ل ق ت ا د ة سماعا من أ ح د من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا من أ ن س و أ ب و طفيل وهو عندي حديث م خ ت ص ر إ ن م ا يروى عن ق ت ا د ة عن الحسن عن عمران بن حسين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ف ق ر أ يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الحديث بطوله وحديث الحكم بن عبد الملك عندي مختصر من هذا الحديث حدثنا محمود بن غيلان بطوله وحديث محمود عبد عندي بن بن مختصر من حدثنا أ ب و داود قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن منصور سمعت أ ب ا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما ل أ ح د ه م أ و ل أ ح د ك م أ ن يقول نسيت آ ي ة ك ي ت وكيت بل هو ن س ي فاستذكروا القرآن ف ل ذ ي نسي بيده ل ه أشد ت ق ص ص ي ا من د و ر ا ل ر ج ا ل من النعم من عقله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا الرحمن عبد وعبد أخبرنا عن عن بن عن بن بن أنهما بن الرزاق الزهري المسور القارئ أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب معمر عروة عمر زبير يقول مخرمة مررت بهشام بن حكيم بن حزام ي ق ر أ س و ر ة الفرقان في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته ف إ ذ ا هو ي ق ر أ على حروف ك ث ي ر ة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكدت أ س ا و ر ه في ا ل ص ل ا ة فنظرته حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أ ق ر أ ك هذه ا ل س و ر ة التي سمعتك ت ق ر أ ه ا فقال أ ق ر ا ن ي ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له كذبت والله إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أ ق ر ا ن ي هذه ا ل س و ر ة التي ت ق ر أ ه ا فانطلقت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إ ن ي سمعت هذا ي ق ر أ س و ر ة الفرقان على حروف لم تقرئنيها و أ ن ت أ ق ر ا ت ن ي س و ر ة الفرقان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ه يا عمر ا ق ر أ يا هشام ف ق ر أ ا ل ق ر ا ء ة التي سمعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أ ن ز ل ت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ا ق ر أ يا عمر ف ق ر أ ت ا ل ق ر ا ء ة التي أ ق ر أ ن ي ا ل ن ب ي صلى النبي ل عليه وسلم فقال ل ه ا صلى الله عليه وسلم هكذا أ ن ز ل ت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف ف قال ر أ و ما ا تيسر ق هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن أ ن س عن الزهري بهذا الاسناد نحوه الا أ ن ه لم يذكر فيه المسور بن م خ ر م ة حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان بن عاصم عن زر بن حبيش عن أ ب ي بن كعب قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إ ن ي بعثت إ ل ى أ م ة أ م ي ي ن منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام و ا ل ج ا ر ي ة والرجل الذي لم ي ق ر أ كتابا قط قال يا محمد إ ن ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف وفي الباب عن عمر و ح ذ ي ف ة بن اليمان و أ م أ ي و ب وهي ا م ر أ ة أ ب ي أ ي و ب وسمره وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي جهيم بن الحارس بن ا ل ص م ة و ع م ر بن العاص و أ ب ي بكره قال أ ب و عيسى هذا وجه حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي من عن بن كعب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 ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة وما قعد قوم في مسجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إ ل ا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه قال ابو عيسى هكذا روى غير واحد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا و ر و ا أ ص ب ا ط بن محمد عن ا ل أ ع م ش قال حدثت عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث حدثنا محمد حدثنا إسحاق عبيد بردة عبد بن بن عن عن عن عن بن أصباط القرشي الله قال يا الله عمر أبي أبي أبي مطرف قلت رسول في كم أ قال ر أ ق ق ر آ ن اختمه ل ا في شهر قلت إ ن ي أ ط ي ق أ ف ض ل من ذلك قال اختمه في عشرين قلت إ ن ي أ ط ي ق أ ف ض ل من ذلك قال اختمه في خ م س ة عشر قلت إ ن ي أ ط ي ق أ ف ض ل من ذلك قال اختمه في عشر قلت إ ن ي أ ط ي ق أ ف ض ل من ذلك قال اختمه في خمس قلت اني اطيق افضل من ذلك قال فما رخص لي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث ابي بردة عن عبد الله بن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وروي وسلم بردة عمر عمر عمر عبد بن عبد بن عبد بن النبي من من عن عن عن عن وقد الله هذا الله الله الله قال عليه صلى وجه لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث من من يفقه في قرأ وروي عن عبد الله بن ع م ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن في أ ر ب ع ي ن قال إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م ولا نحب للرجل أ ن ي أ ت ي عليه أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن ولم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن لهذا الحديث وقال بعض أ ه ل العلم لا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في أ ق ل من ثلاث للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه بعض أهل اهل ل ل القرآن القرآن الكعبة والترتيل في القراءة أحب إلى ع عن عثمان عفان ركعة عن سعيد ركعة م وروي يوتر وروي يقرأ جبير قرأ في في في بن أنه كان بن أنه بها أحب في أ العلم حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي النضر البغدادي حدثنا علي بن الحسن هو بن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن في أ ر ب ع ي ن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و ر و ا بعضهم عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر عبد الله بن ع م ر أ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في أربعين ن ح د ث اربعين ن ص ن ل ح د ث ا الهيثم بن الربيع حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال قال رجل بن بن عن عن عن أوفى يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله العمل الله رسول إلى أحب قال الحال المرتحل قال وما الحال المرتحل قال الذي يضرب من أ و ل ا ل ق ر آ ن إ ل ى آ خ ر ه كلما حل ارتحل قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إ ل ا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي ليس حدثنا محمد بن بشار حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا صالح المري عن ق ت ا د ة عن ز ر ا ر ة بن أ و ف ى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عباس قال أ ب و عيسى وهذا عندي أ ص ح من حديث نصر بن علي عن الهيثم بن الربيع احدثنا محمود بن غيلان احدثنا النضر بن شميل حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن ع م ر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث قال من من يفقه في عيسى هذا حديث حسن صحيح قرأ هذا حسن أبو حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه حدثنا محمود بن حدثنا حدثنا الإسناد حدثنا جعفر محمد نحوه محمود غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن عبد ا ل أ ع ل ى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله رسول صلى عليه وسلم من قال في ا ل ق ر آ ن بغير علم فليتبوا مقعده من النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا سويد بن عمرو الكلبي حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عبد ا ل أ ع ل ى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الحديث عني إ ل ا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ومن قال في ا ل ق ر آ ن ب ر أ ي ه فليتبوا مقعده من النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا سهيل بن عبد الله وهو ابن أ ب ي حزم أ خ و حزم القطعي حدثنا أ ب و عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في ا ل ق ر آ ن ب ر أ ي ه ف أ ص ا ب فقد أ خ ط أ قال أ ب و عيسى هكذا روي عن بعض أهل الله روي وسلم النبي عن العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن ه م شددوا في هذا في أ ن يفسر ا ل ق ر آ ن بغير علم و أ م ا الذي روي عن مجاهد وقتاد وغيرهما من أ ه ل العلم أ ن ه م فسروا ا ل ق ر آ ن فليس الظن بهم أ ن ه م قالوا في ا ل ق ر آ ن أ و فسروه بغير قبل قبل روي يدل يقولوا علم عنهم على قلنا لم من أنفسهم ما ما أنهم من أنفسهم أو وقد بغير علم وقد تكلم بعض أ ه ل الحديث في سهيل بن أ ب ي حزم حدثنا الحسين بن مهدي البصري أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق عن معمر عن ق ت ا د ة قال ما في ا ل ق ر آ ن آ ي ة إ ل ا وقد سمعت فيها بشيء حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مجاهد ابن سفيان بن عيين عن الأعمش قال قال أبي عمر لو كنت ق ر أ ت ق ر ا ء ة ابن مسعود لم أ ح ت ج إ ل ى أ ن أ س أ ل ابن عباس عن كثير من ا ل ق ر آ ن مما س أ ل ت حدثنا قتيبه ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عبد عبد بن عن بن عن العزيز العلاء أبي ر ر رسول ي عليه ة أن وسلم الله صلى الله عليه وسلم قال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 فيقول الله أ ث ن ى علي عبدي فيقول مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وبيني وبين عبدي إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين و آ خ ر ا ل س و ر ة لعبدي ولعبدي ما س أ ل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روى شعبه و إ س م ا ع ي ل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وروى ابن جريج ومالك بن أ ن س عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي السائب مولى هشام بن ز ه ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى ابن أ و ي س عن أ ب ي ه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أ ب ي و أ ب و السائب عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا أ خ ب ر ن ا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قالا حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي أ و ي س عن أ ب ي ه عن العلاء بن عبد الرحمن حدثني أ ب ي و أ ب و السائب مولى هشام بن ز ه ر ة وكانا جليسين ل أ ب ي ه ر ي ر ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فهي خداج غير تمام وليس في حديث إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي أ و ي س أ ك ث ر من هذا و س أ ل ت أ ب ا ز ر ع ة عن هذا الحديث كلا الحديثين صحيح واحتج بحديث ابن أ ب ي أ و ي س عن أ ب ي ه عن العلاء أ خ ب ر ن ا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا عبد الرحمن بن سعد أ ن ب أ ن ا عمرو بن أ ب ي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أ م ا ن ولا كتاب فلما دفعت إ ل ي ه أ خ ذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك إ ن ي لارجو أ ن يجعل الله يده في يدي قال فقام فلقيته م ر أ ه وصبي معها فقالا إ ن لنا إ ل ي ك ح ا ج ة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أ خ ذ بيدي حتى أ ت ى بي داره ف أ ل ق ت له ا ل و ل ي د ة و س ا د ة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله و أ ث ن ى عليه ثم قال ما يفرك أ ن تقول لا إ ل ه إ ل ا الله فهل تعلم من إ ل ه سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم س ا ع ة ثم قال إ ن م ا تفر أ ن تقول الله أ ك ب ر وتعلم أن شيئا أكبر من الله من أن أكبر شيئا قال قلت لا قال ف إ ن اليهود مغضوب عليهم و إ ن النصارى ضلال قال قلت ف إ ن ي جئت مسلما قال ف ر أ ي ت وجهه تبسط فرحا قال ثم أ م ر بي ف أ ن ز ل ت عند رجل من ا ل أ ن ص ا ر جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار قال فبينا أ ن ا عنده ع ش ي ة إ ذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار قال فصلى وقام فحث عليهم ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو ب ق ب ض ة ولو ببعض ق ب ض ة يقي أ ح د ك م وجهه حر جهنم او النار ولو ب ت م ر ة ولو بشق ت م ر ة ف إ ن أ ح د ك م لاق الله وقائل له ما أ ق و ل لكم أ ل م أ ج ع ل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول أ ل م أ ج ع ل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول أ ي ن ما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم ليق ي أ ح د ك م وجهه النار ولو بشق تمره ف إ ن لم يجد ف ب ك ل م ة ط ي ب ة ف إ ن ي لا أ خ ا ف عليكم الفاقه ة فإن ا ل ل ناصركم الضعينة تسير ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب و ا ل ح ي ر ة أ ك ث ر ما تخاف على مطيتها السرق قال فجعلت أ ق و ل في نفسي ف أ ي ن اللصوص طيئ قال ابو عيسى عن ع د ي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله حدثنا محمد بن المثنى وبن دار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن ع د ي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال ا عليهم ل مغضوب فذكر الحديث بطوله حدثنا ي بطوله ح د ث محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وابن أ ب ي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن قسامه بن زهير عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله تعالى خلق آ د م من ق ب ض ة قبضها من جميع ا ل أ ر ض فجاء بنو ادم على قدر ا ل أ ر ض فجاء منهم ا ل أ ح م ر و ا ل أ ب ي ض و ا ل أ س و د وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن ب ن حميد أ خ ر الرزاق عبد ا عن معمر عن همام بن منبه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ادخلوا الباب سجدا قال دخلوا متزحفين على أ و ر ا ك ه م وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال قالوا ح ب ة في شعره قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا عبيد عبد أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عاصم الله الله عامر قال أبيه ربيعة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في ل ي ل ة م ظ ل م ة فلم ندر أ ي ن ا ل ق ب ل ة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أ ص ب ح ن ا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ش ع ث السمان أ ب ي الربيع عن عاصم بن عبيد الله و أ ش ع ث يضعف في الحديث حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا عبد الملك بن أ ب ي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أ ي ن م ا توجهت به وهو جاء من م ك ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ثم ق ر أ ابن عمر هذه ا ل آ ي ة و ل ل ه المشرق والمغرب ف قال ابن عمر ففي هذه أ ن ز ل ت هذه ا ل آ ي ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ويروى عن ق ت ا د ة أ ن ه قال في هذه الايه آ ي ة ولله ل والمغرب م ش ر ق ف أ ن م فثم ا تولوا ج الله قال قتادة هي م ن س و خ ة نسخها قوله فول ي وجهك شطر المسجد الحرام أ ي تلقاءه حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن ق ت ا د ة ويروى عن مجاهد في هذه ا ل آ ي ة أ ي ن م ا تولوا فتم وجه الله قال فسم قبلة الله حدثنا بذلك ابو قريب حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمه عن حميد عن انس ان عمر قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا حميد الطويل عن أ ن س قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر أ ح د ث ن ا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم امه ّ وسطا قال عدلا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا جعفر بن عون أ خ ب ر ن ا ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح فيقال هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما أ ت ا ن ا من نذير وما أ ت ا ن ا من أ ح د فيقول من شهودك فيقول محمد و أ م ت ه قال فيؤتى بكم تشهدون أ ن ه قد بلغ فذلك قول الله وكذلك جعلناكم أ م ه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد حدثنا بن بشار حدثنا جعفر بن عون عن ا ل أ ع م ش نحوه حدثنا هناد حدثنا وكيع عن إ س ر ا ئ ي ل عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء بن عازب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة صلى نحو بيت المقدس س ت ة أ و س ب ع ة عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أ ن يوجه إ ل ى الكعبه ة فأنزل ل ل ا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فول ي وجهك شطر المسجد الحرام فوجه نحو ا ل ك ع ب ة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من ا ل أ ن ص ا ر وهم ركوع في ص ل ا ة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أ ن ه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ه قد وجه إ ل ى ا ل ك ع ب ة قال فانحرفوا وهم ركوع قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كانوا ركوعا مالك صلاة الفجر وفي الباب عن عمر بن عوف المزني وابن عمر وعمارة قال ابن حدثنا هناد عمار قالا عن بن بن أوسن وأنس بن, مالك قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن وفي عوف أبو وأبو عمر عمر عمر عيسى في حديث حديث صحيح حدثنا وكيع عن إ س ر ا ئ ي ل عن سماك عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ك ع ب ة قالوا يا رسول الله كيف ب إ خ و ا ن ن ا الذين ماتوا وهم يصلون إ ل ى بيت المقدس ف أ ن ز ل الله وما كان الله ليضيع إ ي م ا ن ك م ا ل آ ي ة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن ع ر و ة قال قلت ل ع ا ئ ش ة ما أ ر ى على أ ح د لم يطف بين الصفا و ا ل م ر و ة شيئا وما أ ب ا ل ي أ ن لا أ ط و ف بينهما فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي ابن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون و إ ن م ا كان من أ ه ل لمناه ا ل ط ا غ ي ة التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروه ف أ ن ز ل الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. قال الزهري فذكرت ذلك ل أ ب ي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ف أ ع ج ب ه ذلك وقال إن ه ذ انما العلم رجالا ولقد سمعت م أهل ل ل ا ع يقولون ن إ م كان من لا يطوف بين الصفا و ا ل م ر و ة من العرب يقولون إ ن طوافنا بين ي هذين ن ا ل ح ج ر من أمر الجاهلية وقال آ خ ر و ن من انما ل أ ص ا ر إ ن أ م ر ن ا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا و ا ل م ر و ة ف أ ن ز ل الله تعالى إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله قال أ ب و بكر بن عبد الرحمن ف أ ر ا ه ا نزلت في هؤلاء وهؤلاء قال أبو عيسى هذا حديث ح سالت ن ن صحيح ح د ث عبد عن عن عاصم بن بن أبي حميد حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان حكيم عن ا أ أ ح و ل قال ل س أ ن س بن مالك عن الصفا و ا ل م ر و ة فقال كانا من شعائر ا ل ج ا ه ل ي ة فلما كان ا ل إ س ل ا م أ م س ك ن ا عنهما ف أ ن ز ل الله إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه أ ن يتطوف بهما قال هما تطوع ومن تطوع خيرا ف إ ن الله شاكر عليم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أحدثنا ابن أبي عمر عليم عيسى حديث صحيح أبي أبو حسن حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم م ك ة طاف بالبيت سبعا ف ق ر أ واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى فصلى خلف المقام ثم أ ت ى الحجر فاستلمه ثم قال ن ب د أ بما ب د أ الله و ق ر أ إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد حدثنا إسحاق أصحاب عبد عبيد الله بن بن عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن كان النبي كان الله إسرائيل البراء قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما عليه أبي موسى وسلم صلى فحضر ا ل إ ف ط ا ر فنام قبل أ ن يفطر لم ي أ ك ل ليلته ولا يومه حتى يمسي و إ ن قيس بن ص ر م ة ا ل أ ن ص ا ر ي كان صائما فلما حضر ا ل إ ف ط ا ر أ ت ى ا م ر أ ت ه فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أ ن ط ل ق أ ط ل ب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته ت ه م ر أ فلما ر أ ت ه قالت خ ي ب ة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه آ ي ليلة ة أحل لكم ل ص ا الرفث إلى نسائكم ففرحوا م إلى ب ا فرحا شديدا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا حناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الدعاء هو ا ل ع ب ا د ة و ق ر أ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إلى قوله قال أبو عيسى أبو داخرين هذا حديث حسن صحيح رواه منصور حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا حسين عن الشعبي أ خ ب ر ن ا عدي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د من الفجر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ذاك بياض النهار من سواد الليل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا ابن أبي عمر حدثنا حدثنا ذلك ابن أبي سالت ف ي ن عن م ج ا د عدي عن الشعبي عن عدي بن ا ح م قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال حتى يتبين لكم الخيط ا ل أ ب ي ض من الخيط ا ل أ س و د قال ف أ خ ذ ت عقالين احدهما أ ب ي ض و ا ل آ خ ر أ س و د فجعلت أ ن ظ ر إ ل ي ه م ا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحفظه سفيان قال إ ن م ا هو الليل والنهار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد حدثنا الضحاك بن مخلد عن ح ي و ي بن شريح عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن أ س ل م أ ب ي عمران التجيبي قال كنا ب م د ي ن ة الروم ف أ خ ر ج و الينا إ صفا عظيما من الروم فخرج إ ل ي ه م من المسلمين مثلهم أ و أ ك ث ر وعلى أ ه ل مصر ع ق ب ة بن عامر وعلى ا ل ج م ا ع ة ف ض ا ل ة بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إ ل ى ا ل ت ه ل ك ة فقام أ ب و أ ي و ب فقال يا أ ي ه ا الناس إ ن ك م ت ت أ و ل و ن هذه ا ل آ ي ة هذا ا ل ت أ و ي ل و إ ن م ا أ ن ز ل ت هذه ا ل آ ي ة فينا معشر ا ل أ ن ص ا ر لما أ ع ز الله ا ل إ س ل ا م وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ م و ا ل ن ا قد ضاعت وانفقوا إ ن ل ل الإسلام ه قد أعز الإسلام وكثر ا ص ر و ه ل و أ م م ن ا في أ ل ن ا في أ فأنزل ص ل الله على ح ن منها ن ا ما ضاع ب ه الله عليه صلى و سبيل ل علينا قلنا م ما يرد في وأنفقوا س الله ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م إ ل ى ا ل ت ه ل ك ة فكانت ا ل ت ه ل ك ة ا ل إ ق ا م ة على ا ل أ م و ا ل و إ ص ل ا ح ه ا و ت ر ك ن ا ا ل غ ز و ف م ابو زال أ أيوب بأرض أبو في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم شاخصا الله دفن قال حتى عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا هشيم أ خ ب ر ن ا م غ ي ر ة عن مجاهد قال قال كعب بن ع ج ر ه والذي نفسي بيده لفي نزلت هذه ا ل آ ي ة واياي عني بها فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكان لي وفره فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ك أ ن هوام ر أ س ك تؤذيك قال قلت نعم قال فاحلق ونزلت هذه ا ل آ ي ة قال مجاهد الصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م والطعام س ت ة مساكين والنسك ش ا ة فصاعدا حدثنا علي بن حجر حدثنا هشيم عن أ ب ي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن كعب بن ع ج ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك قال ل علي الشعبي الله أبو أشعة بن سوار عن عن عبد الله بن عبد بن سوار عيسى عن عن عن ع حديث صحيح هشيم حسن هذا حدثنا حدثنا حجر م ق عن كعب بن ع ج ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الرحمن بن ا ل أ ص ب ه ا ن ي عن عبد الله بن معقل أ ي ض ا حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ي و ب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن كعب بن ع ج ر ة قال أ ت ى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا أ و ق د تحت قدر والقمل تتناثر على جبهتي أ و قال حاجبي فقال أ ت ؤ ذ ي ك هوام ر أ س ك قال قلت نعم قال فاحلق ر أ س ك و ا ن س ك ن س ي ك ة أ و صم ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و أ ط ع م س ت ة مساكين قال أ ي و ب لا أ د ر ي ب أ ي ت ه ن ب د أ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح أحدثنا ابن أبي عمر حدثنا الرحمن عبد الثوري ابن سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بن عن بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال قال رسول الله صلى الله أبي بكير يعمر عمر عليه وسلم رسول صلى ا ل الحج عرفات الحج عرفات ايام م ن ثلاث فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن ت أ خ ر فلا إ ث م عليه ومن أ د ر ك ع ر ف ة قبل أ ن يطلع الفجر فقد أ د ر ك الحج قال ابن أبي عمر قال سفيان أبي بن عيينة عمر وهذا أجود حديث رواه الثوري حديث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه ش ع ب ة عن بكير بن عطاء ولا نعرفه إ ل ا من حديث بكير بن عطاء حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ب غ ض الرجال إ ل ى الله ا ل أ ل د الخصم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا عبد بن حميد حدثني سليمان بن حرب حدثنا حماد حاضت عبد اليهود ثابت بن سليمان بن بن عن عن أنس قال كانت إذا حاضت امرأة منهن قال إذا امرأة يواكلوها سلمة لم ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ف أ ن ز ل الله تعالى ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو أ ذ ى ف أ م ر ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يواكلوهن ويشاربوهن و أ ن يكونوا معهن في البيوت و أ ن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح فقالت اليهود ما يريد أ ن يدع شيئا من أ م ر ن ا إ ل ا خالفنا فيه قال فجاء عباد بن بشر و أ س ي د بن حضير إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ا ه بذلك و ق ا ل يا رسول الله أ ف ل ا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه قد غضب عليهما فقاما فاستقبلتهما هديه من لبن فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آ ث ا ر ه م ا فسقاهما فعلما انه لم يغضب عليهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمه عن ثابت عن أ ن س نحوه ب م ع ن ى حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول من أ ت ى ا م ر أ ت ه في قبلها من دبرها كان الولد أ ح و ل فنزلت نساؤكم حرث لكم ف أ ت و ا حرثكم أ ن لا شئتم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حفصة الرحمن عبد مهدي عبد بن بن سفيان عن ابن خسيم عن ابن صابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي بشار صابط الله خسيم أم سلمة وسلم عليه صلى ف ي قول ه نساء كم ح ر ث لكم ف أ ت و ا ح ر ث كم أ ن شئتم يعني ص م ا م ا واحد ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وابن خ ث ي م هو عبد الله بن عثمان وابن ص ا ب ط هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ص ا ب ط ا ل ج م ح ي المكي و ح ف ص ة هي بنت عبد الرحمن بن أ ب ي بكر الصديق ويروى في سمام واحد حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثنا يعقوب بن عبد الله ا ل أ ش ع ر ي عن جعفر بن أ ب ي ا ل م غ ي ر ة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء عمر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أ ه ل ك ك قال حولت ر ح ل ا ل ل ي ل ة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال ف أ و ح ي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل آ ي ة نساؤكم حرث لكم ف أ ت و ا حرثكم أ ن ا شئتم أ قال ب وأدبر ل و ت ق ا د ب ر و ابو ل قال ح ي ض ة أ عيسى هذا حديث حسن غريب ويعقوب بن عبد الله ا ل أ ش ع ر ي هو يعقوب القمي حدثنا عبد بن حميد حدثنا الهاشم بن القاسم عن المبارك بن ف ض ا ل ة عن الحسن عن معقل بن يسار أ ن ه زوج أ خ ت ه رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها ت ط ل ي ق ة لم يراجعها حتى انقضت ا ل ع د ة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أ ك ر م ت ك بها وزوجتك فطلقتها والله لا ترجع إ ل ي ك أ ب د ا آ خ ر ما عليك قال فعلم الله حاجته إ ل ي ه ا وحاجتها إ ل ى بعلها ف أ ن ز ل الله و إ ذ ا طلقتم النساء فبلغن اجلهن إ ل ى قوله و أ ن ت م لا تعلمون فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعه ثم دعاه فقال أ ز و ج ك و أ ك ر م ك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب وفي هذا الحديث د ل ا ل ة على أ ن ه لا يجوز النكاح بغير ولي ل أ ن أ خ ت معقل بن يسار كانت ث ي ب ة فلو كان ا ل أ م ر إ ل ي ه ا دون وليها لزوجت نفسها ولم يحتج إ ل ى وليها معقل بن يسار و إ ن م ا خاطب الله في ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ي ا ء فقال لا تعضلوهن أ ن ينكحن أ ز و ا ج ه ن ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء هذه دلالة الأمر على إلى أن في التزويج رضاه مع、رضاهن. حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك بن أ ن س قال وحدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثنا مالك عن زيد بن أ س ل م عن القعقاع بن حكيم عن أ ب ي يونس مولى ع ا ئ ش ة قال أ م ر ت ن ي ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن أ ك ت ب لها مصحفا فقالت اذا بلغت هذه ا ل آ ي ة فاذن ي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى فلما بلغتها أ ذ ن ت ه ا ف أ م ل ت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين وقالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن ح ف ص ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن ق ت ا د ة حدثنا الحسن عن س م ر ة بن جندب أ ن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة العصر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ه ن ا د حدثنا ع ب د ة عن سعيد عن ق ت ا د ة عن أ ب ي حسان ا ل أ ع ر ج عن ع ب ي د ة السلماني أن, علي حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ا ل أ ح ز ا ب اللهم ا م ل أ قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن ص ل ا ة الوسطى حتى غابت الشمس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن علي و أ ب و حسان الأعرج اسمه مسلم حدثنا محمود حدثنا محمد طلحة داود زبيد عبد مسعود بن غيلان النضر عن بن بن عن عن عن بن الله مصرف مرة أبو وأبو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة العصر وفي الباب عن زيد بن ثابت و أ ب ي هاشم عن ع ت ب ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أبو عيسى هذا هارون حدثنا حدثنا مروان معاوية إسماعيل خالد الحارف الشيباني قال حديث حسن صحيح أحمد ومحمد ويزيد عبيد زيد منيع أبي شبيل أبي بن بن بن بن عن بن عن بن عن عن بن أرقم عمر كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ص ل ا ة فنزلت وقوموا لله قانتين ف أ م ر ن ا بالسكوت حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا هشيم حدثنا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد نحوه وزاد فيه ونهينا عن الكلام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و عمرو الشيباني اسمه سعد بن إ ي ا س أ ح د ث ن ا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا عبيد الله بن موسى عن إ س ر ا ئ ي ل عن السدي عن أ ب ي مالك عن البراء ولا ت ي م م ا ل خ ب ي ث منه تنفقون قال نزلت فينا معشر ا ل أ ن ص ا ر كنا أ ص ح ا ب نخل فكان الرجل ي أ ت ي من نخله على قدر كسرته وقلته وكان الرجل ي أ ب ى بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد وكان أ ه ل ا ل ص ف ة ليس لهم طعام فكان أ ح د ه م إ ذ ا جاع أ ت ى القنو فضربه بعصا فيسقط من البسر والتمر ف ي أ ك ل وكان ناس ممن لا يرغب في الخير ي أ ت ي الرجل بالقنو فيه ا ل ش ي س والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه ف أ ن ز ل الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ن ف ق و ا من طيبات ما كسبتم ومما أ خ ر ج ن ا لكم من ا ل أ ر ض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم ب آ خ ذ ي ه إ ل ا أ ن تغمضوا فيه قالوا لو أ ن أ ح د ك م أ ه د ي إ ل ي ه مثل ما أ ع ط ا ه لم ي أ خ ذ ه إ ل ا على إ غ م ا ض وحياه قال فكنا بعد ذلك ي أ ت ي أ ح د ن ا بصالح ما عنده قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح و أ ب و مالك هو الغفاري ويقال اسمه غزوان وقد روى سفيان عن السدي شيئا من هذا حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن عن مرة الهمداني حدثنا عن بن عن الأحوص عطاء السائب أبو مرة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن للشيطان ل م ة بابن آ د م وللملك ل م ة ف أ م ا ل م ة الشيطان ف إ ب ع ا د بالشر وتكذيب بالحق و أ م ا ل م ة الملك فاعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أ ن ه من الله فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرا الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابي الاحوص لا نعلمه مرفوعا إ ل ا من حديث ابي الاحوص حدثنا عبد بن حميد حدثنا أ ب و نعيم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا الناس إ ن الله طيب ولا يقبل إ ل ا طيبا و إ ن الله أ م ر المؤمنين بما أ م ر به المرسلين فقال يا أ ي ه ا الرسل كلوا من الطيبات و ع م ل و ا صالحا إ ن ي بما تعملون عليم وقال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كلوا من طيبات ما رزقناكم قال وذكر الرجل يطيل السفر أ ش ع ث أ غ ب ر يمد يده إ ل ى السماء يا رب يا رب ومطعمه قال م ومشربه حرام م و ب س ه ح ر ابو م وغذي ا ا فأنا يستجاب لذلك قال ل لذلك ح ر م أ ب عيسى هذا حديث حسن غريب و إ ن م ا نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق و أ ب و حازم هو الأشجعي اسمه سلمان الأشجعية مولى عزة الأشجعية حدثني ا عبد بن ح م د حدثنا عبيد الله بن الله من و س ى ع إ سمع ر ا السدي قال ئ ي حدثني ل عن ن س م عاليا يقول لما نزلت هذه ا ل آ ي ة إ ن تبدوا ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الآية أ ح ز ن ت ن ا قال قلنا يحدث أ ح د ن ا نفسه فيحاسب به لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر فنزلت هذه ا ل آ ي ة بعدها ف ن ت خ ت ه ا لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت حدثنا عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى وروح بن ع ب ا د ة عن حماد بن س ل م ة عن علي بن زيد عن أ م ي ة أ ن ه ا س أ ل ت ع ا ئ ش ة عن قول الله تعالى إ ن تبدوا ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به الله وعن قوله من يعمل سوءا يجز به فقالت ما س أ ل ن ي عنها أ ح د منذ س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه م ع ا ت ب ة الله العبد فيما يصيبه من الحمى و ا ل ن ك ب ة حتى ا ل ب ض ا ع ة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إ ن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر ا ل أ ح م ر من الكير قال أبو عيسى هذا حديثنا ح س غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من ع ئ ش ة لا إلا نعرفه محمود ن د ي ث ح ا حدثنا د بن سلمة م م ح بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن آ د م بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه ا ل آ ي ة إ ن تبدوا ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا سمعنا و أ ط ع ن ا ف أ ل ق ى الله ا ل إ ي م ا ن في قلوبهم ف أ ن ز ل الله آ م ن الرسول بما أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون ا ل آ ي ة لا يكلف الله نفسا إ ل ا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا اصرا ً كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ا ل آ ي ة قال قد فعلت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس وادم بن سليمان هو والد يحيى بن آ د م وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا أ ب و عامر وهو الحذاء ويزيد بن إ ب ر ا ه ي م كلاهما عن ابن أ ب ي مليكه قال يزيد عن ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة ولم يذكر أ ب و عامر القاسم قالت س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ف أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه قال ف إ ذ ا رايتيهم فعرفيهم وقال يزيد فإذا قالها مرتين أ و ث ل ا ث ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا أ ب و داود ا ل ط ي ا ل س ي حدثنا يزيد بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا ابن أ ب ي م ل ي ك ة عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه آ ي ة هو ل ذ أنزل ن عليك الكتاب م آيات محكمات إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه محكمات فقال الله الله وسلم إلى رسول صلى إ ذ ا ر أ ي ت م الذين يتبعون ما تشابه منه ف أ و ل ئ ك الذين سماهم الله فاحذروهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح واروي عن أ ي و ب عن ابن أ ب ي مليكه عن عائشة ذ ا واحد غير الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشه ن ع ة ولم يذكروا ي ف عن القاسم بن محمد و إ ن م ا ذكر يزيد بن إ ب ر ا ه ي م التستري عن القاسم في هذا الحديث وابن أ ب ي مليكه هو عبد الله بن عبيد الله بن أ ب ي مليكه سمع من ع ا ئ ش ة أ ي ض ا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن أ ب ي ه عن أ ب ي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لكل نبي ولاه من النبيين و إ ن ولي أ ب ي وخليل ربي ثم ق ر أ إ ن أ و ل ى الناس ب إ ب ر ا ه ي م للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آ م ن و ا والله ولي المؤمنين حدثنا محمود حدثنا أ ب و نعيم حدثنا سفيان عن أ ب ي ه عن أ ب ي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يقل فيه عن مسروق قال أ ب و عيسى هذا أ ص ح من حديث أ ب ي الضحى عن مسروق و أ ب و الضحى اسمه مسلم بن صبيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن سفيان عن أ ب ي ه عن ابي الضحى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أ ب ي نعيم وليس فيه عن مسحوق حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن شقيق ا بن س ل م ة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال ا ل أ ش ع ث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أ ر ض فجحدني فقدمته إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ك بين فقلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إ ذ ا يحلف فيذهب بمال ي ف أ ن ز ل الله تبارك وتعالى إ ن الذين يشترون بعهد الله و أ ي م ا ن ه م ثمنا قليلا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن أ ب ي أ و ف ى حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا عبد الله بن بكر حدثنا حميد عن أ ن س قال لما نزلت هذه ا ل آ ي ة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أ و من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال أ ب و ط ل ح ة وكان له حائط فقال يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه استطعت أسره أن ف قال ابو ج ع ل ه في ر ا ت ك أ أقربيك أبو قال عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك بن أ ن س عن إ س ح ا ق بن عبد الله بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ن س بن مالك حدثنا عبد بن حميد أ خ ب ر ن ا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا إ ب ر ا ه ي م بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي يحدث عن ابن عمر قال قام رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله قال الشعث التفل فقام رجل آ خ ر فقال أ ي الحج أ ف ض ل قال العج والثج فقام رجل آ خ ر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد و ا ل ر ا ح ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إ ل ا من حديث إ ب ر ا ه ي م بن يزيد الخوزي المكي وقد هو قبل قتيبة ثقة الحديث يزيد حدثنا حدثنا مدني تكلم حاتم بكير أهل إسماعيل إبراهيم من مسمار بعض بن بن بن عن حفظه في عن عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن أ ب ي ه قال لما أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة ندع و أ ب ن ا ء ن ا و أ ب ن ا ء ك م دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا و ف ا ط م ة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أ ه ل ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا أ ب و كريب حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلمه عن أ ب ي غالب قال ر أ ى أ ب و امامه رؤوسا م ن ص و ب ة على درج مسجد دمشق فقال أ ب و امامه تلاب النار شر قتلى تحت أ د ي م السماء خير قتلى من قتلوه ثم ق ر أ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة قلت ل أ ب ي أ م ا م ة أ ن ت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لم أ س م ع ه إ ل ا م ر ة أ و مرتين أ و ثلاثا أ و أ ر ب ع ة حتى عد س ب ع ة ما ح د ث ت ك م ه قال أبو عيسى هذا حديث حسن و أ ب و غالب يقال اسمه حزور و أ ب و أ م ا م ة الباهلي اسمه صدي بن ع ز ل ا ن وهو سيد باهله